حدثنا عبد الله بن م س ل م ة بن قعنب القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو عن ابي سلمه عن ا ل م غ ي ر ة بن شعبه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب ابعد حدثنا مسدد بن مشرهد حدثنا عيسى بن يونس اخبرنا اسماعيل بن عبد الملك عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراد انطلق حدثنا ت ى لا يراه أ ح ح د موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد أ خ ب ر ن ا أ ب و التيار قال حدثني شيخ قال لما ق د م عبد الله بن عباس ا ل ب ص ر ة كان يحدث عن أ ب ي موسى فكتب عبد الله إ ل ى أ ب ي موسى ي س أ ل ه عن أ ش ي ا ء فكتب إ ل ي ه أ ب و موسى إ ن ي كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبون فأتى ذات فأتى يوم يبون أن في أصل جدار ثم ق ا ل صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ر ا د أ ح د ك م أ ن يقول فليرتد ببوله موضعا حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارث عن عبد العزيز بن صفي عن انس بن مالك قال, الله الله قال عن, حماد قال اللهم إني أعوذ بك وقال عن عبد قال أعوذ بالله الوارد قال من حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي حدثنا وكيع عن شعبه عن عبد العزيز هو ابن صهيب عن انس بهذا الحديث قال اللهم اني اعوذ به وقال شعبه وقال مره ا ع و بالله وقال وهيب عن عبد العزيز فليتعوذ بالله حدثنا عمرو بن مرزوق اخبرنا شعبه عن قتاده عن النضر بن انس عن زيد بن ارقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن هذه الحشوش م ح ت ض ر ة ف إ ذ ا أ ت ى أ ح د ك م الخلاء فليقل أ ع و ذ بالله من الخب و ا ل خ ب ا حدثنا مسدد بن مسرد حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن الاعمش عن إ ب ر ا ه ي م عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له لا باليمين لا نستنجي باليمين وأن لا يستنجي أ حدثنا ن من ا بأقل ل ا أحجار ث ة أو س ت ن ن ج برجيع ي عضم أو ح د ث عبد الله بن محمد ا ل ن ف ي ل ي حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد فإذا أنا بمنزلة لكم أعلمكم أحدكم الوالد الغائط فلا أتى يستقبل ا ل ق ب ل ة ولا يستدبرها ولا ي س ت ط ف ف ب ي م ي ن ك وكان ي أ م ر ب ث ل ا ث ة أ ح ج ا ر وينهى عن الغوث والرمح حدثنا مسدد ب م س ر ه د حدثنا سفيان عن الزبي عن ع ط ا ء بن يزيد ا ل ل ي ر ي عن أ ب ي ايوب روايه ف قال د م ن ا حدثنا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلتين بغول او غائط قال ابو داود وابو زيد هو مولى بنى ثعلب حدثنا محمد بنى يحيى بن فارس حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن زكوان عن مروان الاصقر قال رايت ابن عمر اناس راحلته مستقبل القبله ثم جلس القبله ي قالت يا ابا عبد الرحمن اليس قد نهي عن هذا قال بلى انما نهي عن ذلك في الفضاء اذا كان بينك وبين القبله شيء يسترك فلا بن بن على باس ل ل ه ل على م مسقبل المقدس لبنتين بيت لحاجة ح د ث نهى ا بشار حدثنا محمد بن و و ابن حدثنا, بن جرير حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق أبان طالح عن مجاه عن جابر الله قال أبي بن بن بن عبد عن عن عن ن جرير يحدث محمد سمعتم ه نبي الله صلى الله عليه وسلم أ ن نستقبل ا ل ق ب ل ة بغول ف ر أ ي ت ه قبل أ ن يقبض بعام يستقبلها حدثنا زهير بن حرب حدثنا بن عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر أن النبي الأعمش الله زهير عليه وكيع رجل عمر وسلم صلى كان إ ذ ا أ ر ا د ح ا ج ة لا يرفع ث و ب ة حتى يزنو من ا ل أ ر ض قال أ ب و داود رواه عبد السلام بن حرب عن ا ل أ ع م ش عن أ ن س بن مالك وهو ضعيف قال أ ب و عيسى الرملي حدثنا أ ح م د بن الوليد حدثنا عمرو بن عون أ خ ب ر ن ا عبد السلام به حدثنا عبيد الله بن عمر بن م ي س ر ة حدثنا ابن مهدي حدثنا ع ك ر م ة بن عمار عن يحيى بن أ ب ي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أ ب و سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان ف إ ن الله عز وجل يمقط على ذلك قال أ ب و داود هذا لم يسمده إ ل ا عكرمه بن عمار حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قالا حدثنا عمر بن سعد عن, صفيان عن بن عثمان وأبو وسلم وهو بكر عمر أبي شيبة صفيان قال الضحاش رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه عليه يرد قال أ ب و داود و ا ر و ي عن ابن عمر وغيره أ ن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام <تضر إليه> فقال إ ن ي كرهت ان أ ذ ك ر الله عز وجل إ ل ا على قهر أ و قال على قهار حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن أ ب ي ج ا ئ د ة عن أ ب ي ه عن خ ا ر د بن سلمه يعني الفهاء عن البدي عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة قالت كان الله صلى الله عليه وسلم يكر الله عز وجل على كل الله الله الله أحيانه حدثنا همام ابن الزهري عائشة نصر بن علي عن أبي علي حنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن رسول جريج وسلم وجل صلى عليه على علي علي عز أبي أ ن س قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا دخل الخلاء وضع خاتمه قال أبو ابو و وإنما د هذا ا حديث يعرف منكر ن جريج بن اتخذ من ألقاه داود ن بن حرب وهناد بن السري قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش قال سمعت مر ج ا ا طاوو ابن ه د يحدث عن عن ابن عباس قال م رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما هذا فكان لا يستنزه من الفول واما هذا فكان ينشج النميمه ثم دعا بعثيب غطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا يستثر مكان يستند وقال ر عن منصور عن, مجاهد. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ابن النبي مجاهد وسلم الله صلى ك ابو ن من لا يستثر ل وقال أبو م ع ا و ي ة ي س ت ن د حدثنا مسدد حدثنا عبد الاعمش و ح حدثنا د زياد بن ل أ عن غ ي د بن وهب عن عبد الرحمن بن حسن قال انطلقت أنا العاط النبي بن إلى صلى الله عليه وسلم وعمر فخرج ومعه د ر ق ة ثم استتر بها ثم بال فقلنا انظروا اليه يبول كما تبول المراه فسمع ذلك فقال أ ل م تعلموا ما لقي صاحب بني اسرائيل كانوا اذا أصابهم البول قرعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم البول قرعوا اصابهم البول قبره وعذب عن في ابي دود الحديث وائل احدهم جلد ابي النبي عليه موسى وسلم صلى عن الله قال جسد أحدهم حدثنا ه م ح د حق ابن ع م ومسلم ر ب ن ا ب ر ه ي م قال حدثنا شعب وحدثنا مسدد حدثنا ابو ع و ا ن ة وهذا لفظ حق عن سليمان عن ابي وائل عن حذيفه ة قال اتى ا رسول ل ل صلى الله عليه وسلم ثباطة قال و م ف ب قائمه قال قال قال دعا بماء فمسح على قال ابو داود ثم قال فمسح مسدد على سفي فذهب أتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبة حدثنا ت كنت ى ن ع عقب ح د محمد بن عيسى حدثنا حجاج عن ابن جريد عن حكيمه بنت اميمه بنت رقيقه عن امها فيه حدثنا قالت قال اتقوا قال اللاعنين قالوا وما اللاعنان يا رسول الله قال, قال الذي يتخلى في طريق الناس إ ح او ق بن ي د ظلهم م ر ي ي وعمر أبو و بن الخطار أبو حق ح د ث أتم أن أخبرنا نافع بن يزيد حدثني حيوة بن شريح أن أبا الحكم حدثهم الحميري حدث عن معاد بن نافع بن حدثني بن عن بن سعيد سعيد رسول س عليه يزيد حيوة شريح حدث جبل قال قال قال الله الله صلى الله و اتخل ملاعن الثلاثة البرازة في الموارد في و قال ر ع ة ا ط ر ي ق و الحسن ن د احمد بن محمد ث ن بن بن حنبل ا ا ح ل و بن عن ل قال ي ح د ث اشعث عبد معمر احمد حدثنا الرزاق قال اخضرني وقال الحسن عن اشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن م غ ف ر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ي ب و ل ن احدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه قال احمد ثم ويتوضأ الوسوات فيه فإن منه عامة من؟ حدثنا أ ح م د بن يونس حدثنا زهير عن داود بن عبد الله عن حميد بن عبد الحميري ر ن قال ق ل ج ل ل ا ا صحب ب ن صلى الله عليه وهو س ل م كما ص ح ب أ ب هريرة ق ابن ل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدنا كل نهى أن ينطشق أحدنا يوم أو ي و ل في مغتسر ح د ث ا عبد ي الرحمن ل ه بن ع م بن ميسر د ث ن ا ع ا ب ه ش ا م حدثني أبي ل عن قالوا د عبد ة عن ا ل ه بن سرسة س أن ل ل ل صلى الله عليه ه ق س ا د ة ما يكره من البول في الجحف قال ك انها يقال إ ن مساكن الجن حدثنا ع م ر بن محمد الناقد حدثنا هاشم بن ق ا س م حدثنا إ س ر ا ئ ي ل عن يوسف بن ابي ب ر د ة عن عبيد حدثتني ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ح ن مسلم بن ابراهيم وموسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان حدثنا يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده قال قال الله الله يمس عن ه و ابيه ا اتى الخلاء فلا يتمسح وإذا شرب فلا م ي ن واذا فلا نفسا واحدا حدثنا محمد بن ادم بن سليمان شرب يشرب بن بن ابن ابي المسلسي حدثنا محمد زائدة قال حدثني أبو يعني ايوب ابو الافريقي عن عاصم عن رافع ومعبد عن حارث قال حدثتني ح ص ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك حدثنا أبو كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لطهوره وطعامه وكانت كان الله الله اليمنى وطعامه اليسرى لخلائه وما كان من يد عليه يده رسول لطهوره وسلم صلى أذى حدثنا محمد بن حاكم بن جزيع حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أ ب ي معشر عن إ ب ر ا ه ي م عن ا ل أ س و د عن ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن موسى الرازي أ خ ب ر ن ا عيسى بن يونس عن ثور عن ا ل ف ص ي ن ا ل ف ب ر ا ن ي عن ابي سعيد عن ابي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن اكل فما تخلل فليلطظ وما ذاك بلسانه فليبتلع من فعل فقد ا ل س ن ومن لا فلا حرج ومن اتى الغائط ف ل ي س ت ر فان لم يجد الا ان يجمع كثيبا من رمز فليستتر الدرك فإن الشيطان فإن يلعب ب م قال ع ع د آدم ابن من ف فقد أحسن ومن ل ابو فلا قال حرق أ داود رواه أ ب و عاصم عن ثور قال ح ص ي ن المحيري و رواه عبد الملك بن ا ل صباح عن ثور فقال أبو سعيد الخير قال ابو ل قال خ ي ر أ داود أبو سعيد الخير هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يزيد بن خارج بن عبد الله بن موهب وسلم من الامداني حدثنا المفضل النبي حدثنا ابن بن ابن حدثنا يعني أصحاب صلى خارج عبد يزيد فضالة المصري عن عياش بن عباس ا ل عن بن قال ف ن أن بن ي شييم أخبره بيتان ان ي قال إن مسلمه بن مخلد استعمل رويفع بن تابه على اسفل الارض قال قال شيبان خسرنا معه من كوم شريف ك الى علقماء على أن له النصف ولنا النصف وإن كان أحدنا ليطير له النصف والريش وللآخر ل أن أحدنا يغنم وإن كان مما ا قال ثم ق ق ا لي ل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل ا ل ح ي ا ة ستطول بك ب ع د ف أ خ ب ر الناس أ ن ه من عقد لحيته أ و تقلد وترا أ و استنجى برجيع ج ا ب ة أ و عظم ف إ ن محمدا صلى الله عليه وسلم منه ب ر ي د حدثنا يزيد بن خالد يزيد ح د ث ن ا مفضل عن عياش بن شييم بن بيتان اخبره بهذا الحديث ايضا عن ابي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو يذكر ذلك وهو معه مرابط بحسن باب الاليون ي و ن ق ابو داود حسن ل ب ا ل قال ص ع ى جبل ق ابو ل داود قال ابو أ الزبير أ ن ه سمع جابر بن عبد الله يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن نتمسح بعظم او بعض حدثنا حيوه بن شريح الحنفي حدثنا ابن عياش عن يحيى بن أ ب ي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود قال قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد إ ن امتك أ ن يستندوا بعظم او روثه او ح م م ة ف إ ن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حدثنا سعيد بن منصور وقف بن قالا حدثنا ي عبد ق الله, الله, الله بن عنه محمد النفيلي حدثنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن عمرو بن خزيمه عن عماره بن خزيمه عن خ ز ي م ة ا بن ثابت قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابه ر فقال بثلاثه احجار ليس فيها ركيع ج ي قال ابو داود ذ ا رواه ابو اسامة وابن م ر ن هشام, يعني ابن حدثنا هشام قال ب ن سعيد و خ ف ابن هشام المقرئ توأم ع ب د الله بن أ ب ي مليكه عن أ م ه عن عائشه قال زال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال ما هذا يا عمر فقال هذا ماء ن ت و ض أ به قال ما أ م ر ت كلما زلت أ ن أ ت و ض أ ولو فعلت لكانت سنه مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وقد س ل دخل حائطا ومعه غلام السدرة م ومعه معه ميضأة عند حائطا فوضعها وهو أصغر ض ى حاجته علينا وخرج ق سنجى بالماء حدثنا محمد بن العلاء أ خ ب ر ن ا م ع ا و ي ة بن هشام عن يونس بن الحارث عن إ ب ر ا ه ي م بن أ ب ي ميمونه عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل يحبون ي ت ط قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه ا ل آ ي ة باب الرجل يسلك يده ب ا ل أ ر ض اذا استنجت حدثنا ابراهيم بن خالد حدثنا اسود بن عامر حدثنا شريك وهذا لفظه وحدثنا محمد بن عبد الله يعني المخرمي ن حدثنا وسيع عن شريك عن ابراهيم بن جرير عن ا ل م غ ي ر ة عن ابي زرع عن ابي ه ر ي ر ة قال كان النبي صلى الله صلى عليه إذا بماء قال خ ل ابو أتيته م ا ء في ث ر ركوة أو أبو فستنجى قال داود في حديث وكيع ثم مسح يده على الارض ثم اتيته باناء اخر فتوضا قال ابو داود وحديث الأسود بن عامر. حددنا قطيبة بن سعيد سفيان عامر الزناد أبي بن بن عن, عن هريرة لولا أن أشقى على المؤمنين أشقى لأمرتهم وبسواك موسى يونس إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا محمد بن عيسى س صلاة حدثنا حدثنا ا عند محمد كل ح إ قال عن بن محمد ب إ ر ه ي م ا ت ي ي أبي م عن سمعت ل ة ابن ب بن د زيد خالد الرحمن الجفني قال م عن ع س رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أ ن أ ش ق على أ م ت ي ل أ م ر ت ه م بالسواك عند كل ص ل ا ة قال أ ب و س ل م ة ف ر أ ي ت زيدا يجلس في المسجد و ان السواك من اذنه موضع القلامه من اذن الكاتب فلما قام إ ل ى الصلاه تات حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا احمد بن خالد حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن, عبد الله بن عمر قال ارايت توضا ابني عمر لكل صلاه طاهره و غير طاهر عمدا فقال حدثتنيه اسماء بنت زيد بن الخطاب عبد الله بن حنظله بن أ ب ي عامر حدثها أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ر بالوضوء لكل ص ل ا ة ط ا ه ر ة وغير طاهر فلما شق ذلك عليه أ م ر بالسواه لكل ص ل ا ة فكان ابن عمر يرى أ ن به قوه كان لا يدع و الوضوء لكل صلاه قال عبيد ابو ن عبد الله السدد وسليمان بن داود قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي ب ر د ة عن ع ب ي قال مسدد قال أ ت ي ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله ف ر أ ي ت ه يستاف على لسانه قال أ ب و داود وقال سليمان قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاف وقد وضع ا س و ا ك على طرف لسانه وهو يقول اه اه يعني يتفوق ا داود قال ل أبو مسدد كان حديثا ط و ي ل ولكن اختار حدثنا محمد بن عيسى حذرنا عن ب س ث بن عبد الواحد عن هشام بن ع ر و ة عن ادم عن ع ا ئ ش ة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنوا عنده رجلان أ ح د ه م ا أ ك ب ر من ا ل آ خ ر ف أ و ح ى الله إ ل ي ه في فضل سواك ان كبر أ ع ط سواك أ ك ب ر ك م قال أحمد هو ابن حزم. قال لنا أبو سعيد هو ابن لنا ابن الأعراضي هذا مما أحمد أبو حزم سعيد هو هو تفرق به أهل حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن موسى الرازي أ خ ب ر ن ا عيسى بن يونس عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أ ب ي ه قال قلت ل ع ا ئ ش ة ب أ ي شيء كان ي ب د أ رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا دخل بيته قال ت ب استواء نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاث فيعطيني سواك ل أ غ س ل ه ف أ ب د أ به ف أ س ت ا ث م أغفله وأدفعه إليه د ح ثم ن بن ا يحيى ع ي ن ن ح د ث ا وكيع زكريا أبي شيبة حبيب الزبير عن عن مصعب عن عن عن عائشة بن بن بن ابن زائدة قال قال طلق ر س و ل ا ل ل ه صلى الله عليه و س ل م من عشر ا ل ف ر الشارب ة قص و إ ع ف اليه ء ا ل ح ة والسواك والإفنشاق بالماء ا ونفس ا ل ا ن ط ي وحلق ا ل ع ا ن ة و ا ن ت ق ا ط الماء يعني الاسن جاء بالماء قال ذكرية قال مصعب ونسيت ا ل ع ا ش ر ة الا ان تكون المضمره ة سلمة حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد وداود شديد زيد بن عمار بن عن بن عن بن بن بن عن عن اسماعيل قال عمار ياسر قال وقال داود عن عمار ياسر ان موسى موسى رسول عبيت علي ل ل صلى الله عليه وسلم قال قال ان من الفطره ا ل م ض م ض ة والاستنشاق فذكر نحوه ولم يذكر إ ع ف ا ء ا ل ل ح ي ة وزاد و ا ل ف ت ا ن قال والانتضاح ولم يذكر انتقاص الماء يعني الاستنجاب قال أ ب و داود وروي نحوه عن ابن عباس وقال خمس كلها في ا ل ر أ س وذكر فيها لفرق ولم يذكر إ ع ف ا ء اللحيه ة قال طلق داود حماد ابن أبو حبيب وروي نحو و حديث عن م ج ر وعن بكر بن عبد ابن المزني بكر الله أ وفي ل ولم ه م يذكروا إ ع ا ا ء ل حديث محمد بن عبد الله بن أ ب ي مريم عن أ ب ي س ل م ة عن ابي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم ف ي ه واعفاء اللحيه وعن ر ا والختان وذكر ع ف ن حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان محمد كثير منصور عن أبي وائل عن أن رسول الله خذيفة الله إذا قام يشوط بسوا. حدثنا ا موسى م س إ عن ي ل ح د ث ا حماد أخبرنا بحز بن حكيم عن زرارة بن ع ن ز ر ا ر ة بن عن أوفى سعد بن ه ش ان م ع ع النبي ئ ش ة أن ا صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وسواقه ف إ ذ ا قام من الليل تخلى ثم استاك حدثنا محمد بن كثير حدثنا همام عيسى ن ع ل بن زيد عن أم محمد عن عائشة أن النبي عن عن أن زيد عليه محمد عائشة أم الله صلى و ل لا يرقض من ليل ولا إلا قبل م من كان نهار أن يرقض فيستيقظ ي تثوك و ت حدثنا هشيم أ خ ب ر ن ا حسين عن حبيب بن أ ب ي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أ ب ي ه عن جده عبد الله بن عباس قال بدليلة عند النبي عند صلى الله عليه وسلم ا ل ل ه عليه وسلم فلما استيقظ من منامه اتى ط ه و ر ة ف أ خ ذ سواكه فساد ثم تلا هذه الايات آ ي ت إن ف خلق ل س م ا ا و والأرض واختلاف ونهار لأولي حتى أن يختم سورة أو ثم توضأ الليل لآيات الألباب قارب ختمها مصلاه فراشة فنام ما شاء الله فصلى إلى ففعل مثل أن فأتى ركعتين رجع رجع حتى يختم ثم ثم ثم ثم استيقظ ذلك الى فراشه قال فتشوك ا فنام ي ق ظ ففعل مثل س ت ع ثم, ثم, ذلك ذلك ثم وتوضا وهو يقول ان في خلق السماوات والارض حتى ختم السوره حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا ش ع ب ة عن ق ت ا د ة عن ابي المليح عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله عز وجل ص د ق ة من غلول ولا ص ل ا ة بغير طهور حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن همان بن منبه عن أ ب ي هريره ة قال قال ا رسول ل ل صلى الله عليه وسلم لا ي قال ب ل ل صلاة ه إذا أحدث حتى حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن صفيان شيبة أحدكم أحدث أبي حتى يطوط وكيع بن عن عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفيه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاه طهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم حدثنا محمد بن يحيى بن حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ و حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال أ ب و داود و أ ن ا لحديث ابن يحيى أ ت ق ن عن غطيف و قال محمد عن أ ب ي غطيف الهذلي قال كنت عند عبد الله بن عمر فلما نودي بالظهر ت و ض أ فصلى فلما نودي بالعصر ت و ض أ فقلت له فقال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ي قال و توضأ ل على من كتب طفر ل له ه عشر ح س ن ابو قال أ داود وهذا حديث مسدد وهو أ ت م حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أ ب ي ش ي ب ة والحسن بن علي وغيرهم قالوا حدثنا محمد وليد عبد عبد كثير عن محمد بن, جعفر بن زبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن بن بن الله الله عن عنه سامة الله الله قال الله الله أبو زبير عبيد رسول وسلم سئل عمر جعفر عليه صلى عن قال ابو داود وهذا لفظ ابن العلاء وقال عثمان والحسن بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر قال أبو د ابو و وهو و د ا ا ل ص حدثنا م ح داود ث ن ح ا كامل عن محمد بن جعفر قال ابو كامل بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاه فذكر معنا قلتين فإنه لا ينجف قال ابو داود حماد بن زيد وقفه عن عاصم حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان ا ل أ ن ب ا ر ي قالوا حدثنا أ ب و أ س ا م ة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أ ب ي سعيد الخدري أ ن ه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ا ت و ض أ من بئر ب ض ا ع ة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء قال أبو داود وقال داود أبو بعضهم عن عبد الرحمن بن رافع حدثنا احمد بن ابي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان قالا حدثنا محمد بن سمعت ل ن بن اسحاء عن خليق بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافعن ثم العدوي عن محمد ثم م إسحاء عبيد عبد العدوي سعيد أيوب أبي س الله الألصاري القدري قال ع خليق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له إ ن ه يستقى لك من بئر بضاعه وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايد وعذر الناس ر فقال و وسلم ل الله صلى الله عليه وسلم إن الماء إن لا يلجسه شيء قال ابو داود وسمعت ق ط ي ب ة ا بن سعيد قال س أ ل ت قيم بئر ب ض ا ع ة عن ع م ق ه ا قال أ ك ث ر ما يكون فيها الماء إ ل ى ا ل ع ا ن ة قلت ف إ ذ ا نقص قال دون ا ل ع و ر ة قال أبو د ابو و وقدرت د أنا ئ ر بردائي ذرعته عرضها بضاعة عليها فإذا أزرع مددته ثم ستة س أ ل الذي فتح لي باب البستان ت فتح باب داود ه ا عما كانت قال لا عليك ر أ ي فيها ت م حدثنا مسدد حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ص حدثنا سمات عن ع ن ابن عباس قال اغتسل بعض أ ز و ا ج النبي صلى الله عليه وسلم في ج ف ن ة و ج ا ء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضا منها أ و يغتسل فقالت له يا رسول الله إ ن ي كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الماء لا يجنب حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ز ا ئ د ة في حديث هشام عن محمد عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أ ح د ك م في الماء ا ل ز ا ئ م ثم يغتسل منه يقتسل حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان قال سمعت أ ب ي يحدث عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الزائم ولا يغتسل فيه من الجنابه أحمد ن يونس حدثنا زائدة في حديث زائدة ش ا النبي الله قال إناء م محمد وسلم أحدكم عن عن عن عليه أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور صلى و قال غ فيه ابو ل أن يغسل سبع مرار داود حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان وحدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد جميعا عن ايوب عن محمد عن ابي هريره بمعناه ولم يرفعاه د حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا أ ب ا ن حدثنا ق ت ا د ة أ ن محمد بن كرين حدث عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا ولغ الكلب في ا ل إ ن ا ء فاغسلوه سبع مرات السابعه بالتراب عن ولم التراب. حدثنا احمد بن محمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبه حدثنا ابو التياح عن مطر عن ابن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها فرخص في كلب الصيف في كلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في فاغفلوه مرار والثامنة عفروه بالتراب عفروه سبع قال ابن ل داود وهكذا قال مغفل حدثنا عبد الله بن م س ل م ة القعنبي عن مالك عن إ س ح ا ق بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة عن ح م ي د ة بنت ع ب ي د بن, بن ر ف ا ع ة عن ك ب ش ة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أ ب ي قتاده ة قتادة أن أبا فاستكبت دخل ل وضوءا جاءت حرة فشربت منه فأصغى لها فشربت فرة فأصغى منه الإسحاق ثم شربت قالت كبشه فراني أ ن ظ ر إ ل ي ه فقال أ ت ع ج ب ي ن يا ابنه اخي فقلت نعم فقال إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن ه ا ليست ب ن ج س إ ن ه ا من الطوافين عليكم والطوافات داود حدثنا الله حدثنا العزيز صالح جينار السمار بمسلمة عبد عبد عن بن بن عن أ م ه أ ن مولاتها أ ر س ل ت ه ا ب ف ر ي س ة إ ل ى ع ا ئ ش ة رضي الله عنها فوجدتها تصلي ف أ ش ا ر ت إ ل ي أ ن ضعيها فجاءت س ر ة فاكلت منها فلما انصرفت أ ك ل ت من حيث أ ك ل ت ا ل ب ر ة فقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن ه ا ليست بنجاح انما هي من الطوافين عليكم وقد ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا بفضلها حدثنا و ر ر عن إ ب ا ه ي م ع ن عن اسامه و ر و ل ل ل صلى الله عليه ل ه و س من إناء واحد ونحن جنوبان حدثنا واحد ا عبد ل ل بن محمد النفيلين زيد عن ابن خربول عن أم ن ص ب ي ة ا ل ج ه ن ي ة قال اختلفت يدي و ي ل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء من إ ن ا ء واحد حدثنا مسدد حدثنا حماد عن أ ي و ب عن نافع وحدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن نافع عن ابن ل ل ه عمر قال كنا نتوضا نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إ ن ا ء واحد ندري فيه أ ي د ي ا حدثنا أ ح م د بن يونس حدثنا زهير عن د ا و د بن عبد الله وحدثنا مسدد حدثنا أ ب و عوانه عن د ا و د بن عبد الله عن حميد الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أ ر ب ع ة سنين كما صحبه أ ب و ه ر ي ر ة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن تغتسل ا ل م ر أ ة بفضل الرجل أو المرأة يغتسل الرجل بفضل المرأة زادا سدد و ل ي غ ت ر ف ا جميعا حدثنا ابن بشار حدثنا ابو داود يعني ا ل ق ي ا ل ت ي حدثنا ش ع ب ة عن عاقم عن أ ب ي حاجب عن الحكم بن عمرو ا ل أ ق ر ع أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أ ن ي ت و ض أ الرجل بفضل طهور المرء ل ن ه سمع ابا هريره يقول س أ ل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إ ن ا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ف إ ن ت و ض أ ن ا به ع ر ش ن ا أ ف ن ت و ض أ بماء البحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه ا ل خ ل ميتته حدثنا ه ن ا د وسليمان بن داود العتكي قالا حدثنا شريك عن أ ب ي ف ز ا ر ة عن أ ب ي زيد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبيل قال, قال ت م ر ة ط ي ب ة وماء طهور قال أ ب و داود وقال سليمان بن داود عن أ ب ي زيد أ و زيد كذا قال شريك ولم يذكر غناد ل ي ل ة الجن حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن ع ل ق م ة قال قلت لعبد الله بن مساء من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ي ل ة الجن فقال ما كان معه منا أ ح د حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا بشر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء أ ن ه كره الوضوء ب ا ل ن ب ل والنبيذ وقال إ ن التيمم اعجب إ ل ي منه العالية اصابته جنابه رجل وليس اغتسل عن عنده ما وعنده نبيه اي به ما قال لا حدثنا احمد بن يونس حدثنا زغير حدثنا هشام بن ع ر و ة عن عبيد عن عبد الله بن الارقم انه خرج حاجا او معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم فلما كان صلاة صلاة ي سمعت رصائح ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ذ ا أ ر ا د أ ح د ك م أ ن يذهب الخلاء وقامت ا ل ص ل ا ة فليبدا ب ا ل خ ل ح د ي عن ش ا م أرقم هشام كما أحمد محمد ومسدد ومحمد بن عبيب عبد بن بن بن حنبل عن عن عن الذين عن حدثنا عروة رجل والأكثر رووه زهير قالوا الله قال حدثه محمد بن عيسى المعنى قالوا حدثنا يحيى حذرة حدثنا عبد الله بن محمد سعيد عبد بن عن بن الله أبي قال ابن ابن أبي ب عيسى في حديثه كنا ر ثم القاسم اتفقوا أخو ب محمد ق ل كنا عند ع ا ئ ش ة فجيء بطعامها فقام القاسم يصلي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلى ب ح ض ر ة ط ع ا م ولا وهو يدافعه الاخبثان حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ابن عياش ع ن حبيب بن صالح عن و ز ي د بن شريع الحضرمي عن أ ب ي حي المؤذن عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل ل أ ح د أ ن يفعل ه ن لا ي أ م رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد في فعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل خانه ينظر أن يستأذن عيت ولا قبل دخل ولا يصلي فقد وهو حق حتى يتخفر حدثنا ق حتى ح يتخفر محمود بن خالد السلمي حدثنا أ ح م د بن علي حدثنا ثور عن وزيد بن شريح الحضرمي عن أ ب ي حي المؤذن عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر أ ن يصلي وهو حق حتى يتخفف ثم ساق نحوه على هذا ا ل ن ف ظ قال ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر أ ن يؤم قوما إ ل ا ب إ ذ ن ه م ولا يختص نفسه ب د ع و ة دونهم فإن فعل ف قال د ن م ق ا أ ب و داود هذا م ا سنن أ ه ل الشام لم يشركهم فيها احد حدثنا محمد بن كثير حدثنا همام عن قتاده ة صفية شيئة عن عن عائشة بنت أن النبي صلى ا ل ل عن ل وسلم ي ه ك ا ي خ ت ل بالصاع و ي ت و أبو داود و أ بالمض قال ا ق ه أ بنت ا عن ق ا قال حدثنا حدثناه د أحمد بن محمد ة صفية حنبل سمعت بن بن شيخ أ ب ر ن ا بن أبي زياد عن سالم ابن ل أبي جدته ع عن عليه كان جابر قال كان رسول الله صلى الله رسول صلى وسلم ي غ س سمعت ل بالصاع بالمد الأنصار قال ابن بشار ابن شعبة حبيب حدثنا حدثنا حدثنا ويتوقع جعفر عن عباد تنم ت محمد محمد د ابن عن ج وهي أ م ع م ا ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ت و ض أ ف أ ت ي باناء فيه ماء قدر في في المدر حدثنا محمد بن الصباح ا ل ب ذ ا د حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أ ن س قال كان النبي صلى الله بإناء صلى عليه وسلم رطلين يتوضأ بإناء يسع ويغتسل بالصاع قال ابو داود رواه يحيى بن ادم عن شريف قال عن ابن جبر بن عتيق قال و رواه سفيان عن عبد الله بن عيسى حدثني جبر بن عبد الله قال ابو داود ورواه قال حدثني عبد الله ابن عبد الله ابن أنسا إلا أنه قال يتوضأ ولم يذكر قال ابو صعبة عبد عبد جبر بمحكوك ابن يتوضأ ولم داود وسمعت أحمد بن ليقول حدثني أحمد يذكر رطيني أنه سمعت الصاع خمسة أ ر ق ا ل وهو صاع بن أبي وهو ص النبي ع ا صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد حدثنا سعيد الجريري عن أ ب ي نعام أ ن عبد الله ا بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إ ن ي أ س أ ل ك القصر ا ل أ ب ي ض عن يمين ا ل ج ن ة إ ذ ا دخلتها فقال فإني الله الجنة وتعوذ به من النار فإني رسول الله صلى الله سل رسول صلى عليه وسلم أي بني به من سمعت وتعوذ يقول انه سيكون في هذه الامه قوم يعتدون في الطهور والدعاء حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن ابي يحيى عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى قوما واعقابهم تلوث ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء للأعقاب أسبغ النار من شبه حدثنا محمد و س إسماعيل ى بن د ث ن ا ح ا أ خ بن ر ي ص العلاء ح ب ي ن هشام و ر ان ل الله ن اسحاق بن منصور حدثهم عن حماد بن سلمه عن رجل عن هشام بن ع ر و ة عن ا ب ي عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الحسن بن علي حدثنا أ ب و الوليد وسهل بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أ ب ي سلمه عن عمرو بن يحيى عن ابي عن عبد الله بن زيد قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ خ ر ج ن ا له ماء في ثور من صفر فتوضا حدثنا ق ت ي ب ة بن سعيد حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال الله رسول صلى صلاة الله عليه وسلم لا لمن لا له ولا وضوء لمن لم اسم الله تعالى عليه اسم يذكر وضوء وضوء حدثنا احمد بن عمرو بن ا ل س ر ح حدثنا ابن وهب عن الدراوردي قال وذكر ربيعه ان تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه انه الذي يتوضأ ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا ينوي من جنابه حدثنا ويغتسل يتوضأ مسجد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 حتى ثلاث فإنه لا يدري أين باتت يده. حدثنا ت يغتلها ى ي ثلاث لا فإنه مرات ر ي أين يده باتت د ح مسدد حدثنا عن ي س ى ب يونس عن, الأعمش عن ابي ل أ أ ع عن م ش صالح عن أبي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الحديث قال مرتين أ و ث ل ا ث ة ولم يذكر ابا رزين ي المراضي معاوية أبي مريم حدثنا أحمد بن بن بن السرح قالا أحمد عمر ومحمد بن حدثنا ابن وهب عن معاوية بن عن سلمة قال سمات أبا هريرة صالح سمات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ذ ا استيقظ أ ح د ك م من نومه فلا يغسل يده في ا ن ا ء حتى يغسلها ثلاث مرات ف إ ن أ ح د ك م لا يدري أ ي ن باتت يده أ و أ ي ن كانت تطوف يده حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا عبد أخبرنا معمر عن عن عطاء بن يزيد عثمان عثمان بن أخبرنا عن عن بن عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان قال رأيت عثمان بن عفانة الغزاء الزهي عطاء الليسي قال علي مولى معمر رأيت توضا ف أ ف ر غ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى إ ل ى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح ر أ س ه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ت و ض أ مثل وضوء هذا ثم قال من ت و ض أ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعه لا ي حدثنا فيه ما ف غفر ل ل له ه محمد ا تقدم من د ن ا ح م بن المثنى حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا عبد الرحمن بن وردان حدثني أ ب و سلمى بن عبد الرحمن حدثني حمران قال ر أ ي ت عثمان بن عفان ت و ض أ فذكر نحوه ولم يذكر ا ل م ط م ض ة والاستنشاق وقال فيه ومسح ر أ س ه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال ر أ ي ت ر ا ي رسول الله صلى الله عليه وسلم ت و ض أ هكذا وقال من ت و ض أ دون هذا كفى ولم يذكر أ م ر الصبر حدثنا محمد بن د ا و د الاسكندراني حدثنا زياد بن يونس حدثني سعيد بن زياد المؤذن عن عثمان بن عبد الرحمن السيمي ن قال سئل ابن أ ب ي مليكه عن الوضوء فقال ر أ ي ت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء ف أ ت ي بميضه ا ف أ ص ر ا ه ا على ويديه اليمنى ثم أ د خ ل ه ا في الماء فتمضمض ثلاثا, ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليسرى ثلاثا ثم أ د خ ل يده ف أ خ ذ ماء ا فمسح ب ر أ س ه و أ ذ ن ي ه فغسل بطونهما وظهورهما م ر ة و ا ح د ة ثم غسل رجليه ثم قال أ ي ن السائلون عن ا ل و ض و هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وقالوا س ل م يتوضب أ ب د و د أحاديث رضي الله عنه كلها تدل الرأس أنه الصحاح مسح عثنان الله كلها رضي عنه مر على فيها إ ن ه م ذكروا الوضوء ثلاثة وقالوا ثلاثة ف ومسح ر أ س ه و ل ن يذكروا عددا كما ذكروا في غيره حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن موسى أ خ ب ر ن ا عيسى أ خ ب ر ن ا عبيد الله يعني ابن أ ب ي زياد عن عبد الله بن عبيد بن عمر ي عن أ ب ي القمر بماء بيده اليمنى على ثم الجسر غسلها فتوضأ فأفرغ على إلى قال ثم مضمض واستنشق ثلاثا وذكر الوضوء ثلاثا قال ومسح ب ر أ س ه ثم غسل رجليه وقال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ت و ض أ مثلما ر أ ي ت م و ن ي ت و ض أ ت ثم ساق نحو حديث الزهري و أ ت م حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا يحيى بن آ د م حدثنا إ س ر ا ئ ي ل عن عهد ابن ش قالت ي ق ر أ ي عثمان بن عفان رسل ذراعي ثلاثا ثلاثا ومسح راسه ثلاثا ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا قال, أبو داود فواه وكيع عن قال توضا ثلاثا فقط حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانه عن خالد بن علقمه عن عبد خير قال اتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور فقلنا ما ي ص م ع بالطهور وقد صلى ما يريد إ ل ا ليعلمنا ف أ ت ي ب إ ن ا ء فيه ماء ورصد ف أ ف ر غ من ا ل إ ن ا ء على يمينه فغسل يديه ث ل ا ث ة ثم تمضمض ثلاثة فمضمض ونثر ا ثلاثا ة فمضمض من ونثر ثم غسل وجهه ث ل ا ث ة ثم غسل يده اليمنى ث ل ا ث ة وغسل يده الشمال ث ل ا ث ة ثم جعل يده في ا ل إ ن ا ء فمضمض ثم ح ب ر أ س ه م ر ة و ا ح د ة ثم غسل رجله اليمنى ث ل ا ث ة ورجله الشمال ث ل ا ث ة ثم قال من سره أ ن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا حدثنا الحسن بن علي حلواني حدثنا بن علي عن زائدة حدثنا خالد بن علقمة الهمداني عن عبد دخل فدعى ثم بن الحسين بن عن بن الجعفي قال الله الغذات الرحبة علي علي علقمة صلى علي بمسح عن عنه خير رضي فأتاه قال فاخذ ا ل إ ن ا ء بيده اليمنى ف أ ف ر غ على يده اليسرى وغسل ك ف ي ه ث ل ا ث ة ثم أ د خ ل يده اليمنى في اناء فمضمض ث ل ا ث ة واستنشق ث ل ا ث ة ثم ساق قريبا من حديث أ ب ي عوانه قال ثم مسح ر أ س ه مقدمه ومؤخره م ر ة ثم ساق الحديث ن ح و حدثنا محمد بن المثنى حدثني محمد بن جعفر حدثني شعب. قال سمعت مالك ا بن ع ر ق ط ة سمعت عبد خير ر أ ي ت ع ل ي رضي الله عنه أ ت ي بكرسي فقعد عليه ثم أ ت ي ب ك و ز من ماء فغسل يديه ث ل ا ث ة ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد وذكر الحديث حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا أ ب و نعيم حدثنا ر ب ي ع ة الكنني عن المنهار بن عمرو عن زر بن حبيش أنه الله سمع علي رضي الله عنه وسئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال ومسح على راسه حتى لما يقطر وغسل رجليه ثلاثا, ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا زياد بن حدثنا عبيد الله أيوب طوسي بن فطر عنه توضأ فغسل وجهه فغسل ثم ل وغسل ثلاثا ا ا جراعيه ث و س برأسه ح واحدا ثم قال هكذا ت و ض أ رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد و أ ب و ت و ب ة قالا حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ص وحدثنا عمرو بن عون أ خ ب ر ن ا أ ب و ا ل أ ح و ص عن أ ب ي إ س ح ا ق عن أ ب ي حيه قال ر أ ي ت عليا رضي الله عنه ت و ض أ فذكر وضوءه كله ثلاثا ثلاثا قال ثم, مسح رأسه ثم, غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال انما احببت أ ن أ ر ي ك م طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثنا محمد محمد محمد يعني ابن عن ابن عن ابن إسحاق ابن ابن أكان يزيد عبيد الخولاني علي علي عن عن عبدات ابن سلمة طلحة الله قال دخل أبي ذهراق وقد الماء فقال د يا ابن عباس أ ل ا أ ر ي ك كيف كان يتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى قال ف أ ص غ ا ل إ ن ا ء على يده فغسلها ثم أ د خ ل يده اليمنى ف أ ف ر غ بها على ا ل أ خ ر ى ثم غسل كفيه ثم تمضمض واستنثر ثم أ د خ ل يديه في ا ل إ ن ا ء جميعا فأخذ به حفنة به ما من ماء وضر وضرب بها وجهه على ثم أ ل ق م إ ب ه ا م ي ه ما أ ق ب ل من أ ذ ن ي ه ثم ا ل ث ا ن ي ة ثم ا ل ث ا ل ث ة مثل ذلك ثم أ خ ذ بكفه ا ل ي ن ا قبضه من ماء فطبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه ثم غسل ذراعيه إ ل ى المربقين ثلاثا ثلاثا ثم مسح ر أ س ه وظهور أ ذ ن ي ه ثم أ د خ ل يديه جميعا ف أ خ ذ ح ف ن ة من ماء و ض ر ب بها على رجله وفيها النعل ففتلها ثم الأخرى مثل الأخرى ذلك قال قلت وفي ن ع ل ق النعلين و ف قال قلت وفي ن ع ل ق النعلين و ف قال قلت وفي ن ع ل ق النعلين و ف قال ق د ت و د و ح د ي ا ب ن جريج ع ن ل ي ن ه قال ف ي ه ح ج ا ج ب ن ج ر ي ج ومسح واحدة مرة برأسه و قال بن وفي ه ه عن ا ب ن ج ر ي ج ومسح برأسه ن ق ا ة و حدثنا عبد الله بن م س ل م ة عن مالك عن عمرو بن يحيى الماذني عن أ ب ي ه انه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى الماذني هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم فأفرغ على يديه فغسل يديه ثم ثم وجهته ثم يديه رسول صلى وسلم وقال على فغسل ثلاثة غسل ثلاثة غسل تستطيع تريني يتوضأ تمضمض واستنثر مرتين كيف زيد مرتين عبد نعم فدعا أن فأفرغ كان بن المسلم بوضوء ثم ثم ثم إلى مرفقين ثم س حدثنا رأسه ب ي ي ه بهما رأسه فأقبل وأدبر بمقدم بدى م بهما ثم ردهما م ذهب طفاة ا ا إلى إلى ل حتى رجع ك ل ذ ي بدأ منه ثم غسل رجلي حدثنا مسدد ن ه ثم غ ل رجلي ح ث ن ا م س د حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه ع ن عبد الله بن زيد بن عاصم بهذا الحديث قال فمضمض واستنشق من كف و ا ح د ة يفعل ذلك ث ل ا ث ة ثم ذكر نحوه أ حدثنا م بن بن عمر بن السرح ح د ابن وهب عن عمرو بن الحارث أ ن حبان بن واسع حدثه أ ن أ ب ا ه حدثه أنه سمع عبد انه ل ل ه ب زيد بن عاطم المادني يذكر بن ن عاطم أ ر أ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وضوءه وقال ومسح ر أ س ه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى القاهما حدثنا, أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا أبو المغيرة حدثنا حدثني عبد الرحمن بن م ي س ر ة الحضرمي سمعت ا ل م ق ز ا م بن معدي كرب الكندي قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضا فغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح ب ر أ س ه و أ ذ ن ي ه ظاهرهما وباطنهما حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن ك ع ب الامطاري لفظه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسره عن ا ل م خ د ا م بن معدي كرب ا قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأت ل م ا بلغ مسح ر أ س ه وضع كفيه على مقدم ر أ س ه ف أ م ر ه م ا حتى بلغ ا ل ق ط ر ثم ردهما إ ل ى المكان الذي ب د أ منه قال محمود قال اخبرني حريم بأذنيه ا ه م ا ا و ن ه ا زاد هشام وأدخل أصابعه في خماح حدثنا وأدخل أذنيه مؤمنه في ان ب معاويه ل ل العلاء ابن حدثنا ويزيد توضا للناس كما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فلما بلغ راسه غرق غ ر ف ة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط راسه حتى قطر الماء او كاد يقطر ثم مسح من مقدمه الى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمة الى حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد بهذا الاسناد قال ف ت و ض أ ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيه بنت معود بن عفراء ق ا ل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ي أ ت ي ن ا فحدثتنا أ ن ه قال اشكبي لي وضوءا فذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لي فغسل كفيه ثلاثا ووضا وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق م ر ة ووضا يديه ثلاثا ثلاثا ومسح ب ر أ س ه مرتين ي ب د أ بمؤخر ر أ س ه ثم بمقدمه و ب أ ذ ن ي ه ك ل د ي ه م ا ووضع رجليه ثلاثا ثلاثا قال أبو داود وهذا معنى حجمه مسدد حدثنا إ س ح الريس ق بن إ س م ا ع ي حدثنا الحديث سبيان عن ابن عقيل بهذا عقيل ي ي غ بعض ع م ا ن بشت قال فيد وتمضب ثلاثا حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد قال ا فيد و عن ي ويزيد د ابن ل الهمداني د حدثنا عن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ا ر ب ي ع بن م ع و ذ بن عفراء أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ت و ض أ عندها فمسح ا ل ر أ س كله من قرن الشعر كل ن ا ح ي ة لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته أخبرته قالت رأيت رسول قالت يتوضى الله صلى الله قالت صلى عليه وسلم س م ف حدثنا رأسه أقبل أ ومسح وما ما منه ب ر مرة وصدغيه وأذنيه واحدة د ح مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان بن سعيد عن ابن ع ق ي ل عن الربيع أ ن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ب ر أ س ه من فضل ماء كان في يده حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا سعيد بن إبراهيم وكيف حدثنا الحسن ابن طالب عن عبد الله بن محمد بن عقيم عن الربيع بنت معود بن عفراء أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ت و ض أ ف أ د خ ل إ ص ب ع ي ه في حجري اذنيه حدثنا محمد قال حدثنا عن عن بن عيسى ومسدد قالا ح د ث ن عبد عن أبيه عن عن عن الله الله عليه بن أبيه بلغ جده واحدة مسدد مقدمه الوارث قال الله الله القزان وقال ليس خلحة رسول صلى وسلم أول إلى وهو مصرف رأيت رأسه مرة رأسه مؤخره يمسح مسح حتى حتى من قف جاديه من ت ح قال مسدد فحدثت ح به ي ي ابو فأنكره قال أبو داود وسمعت احمد يقول إ ن ابن ع ي ي ن ة زعم انه كان ينكره ويقول إ ي ش هذا طلحه ة عن أ ب ي عن جدد ح ث ن ابيه الحسن ن ع ل أحدثنا يزيد ابن ا أخبرنا ر و ن عن ب ا د منصور أكرمة عن ابن عن ابن سعيد خالد ج ب ابن عباس ي عن ا رسول رأى ل ل ه صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فذكر الحسن يتوضى فذكر حديث كله ثلاثا ثلاثا كله قال ومسح براسه واذنيه مسحه واحده ابن حرب يقولها أبو أمامة. قال, قال حماد لا ادري هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم او من ابي امامه يعني قصه الاذنين قال قتيبه عن سنان ابي ربيع. قال أبو داود وهو ابن ربيعه ربيع. قال يا رسول الله كيف ط ه و ر فدعا بماء في إ ن ا ء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح ب ر أ س ه ف أ د خ ل إ ص ب ع ي ه السباحتين في أ ذ ن ي ه ومسح بابهاميه على ظاهر أ ذ ن ي ه وبالسباحتين باطن أ ذ ن ي ه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أ و نقص ق د أ س ا ء وظلم أ و ظلم و أ س ا ء حدثنا محمد بن العلاء حدثنا زيد يعني ابن الحباب حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن ا ل ع ر ا عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ت و ض أ مرتين مرتين حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا محمد بن بشر حدثنا هشام بن سعد حدثنا زيد عن عطاء بن يسار قال ق اتحبون ل لنا ابن عباس أ أ ن أ ر ي ك م كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا باناء فيه ماء فاغترف غ ر ف ة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق ثم اخذ اخرى فجمع بها يديه ثم غسل وجهه ثم اخذ اخرى فغسل بها يده اليمنى ثم اخذ اخرى فغسل بها يده اليسرى ثم, ثم قبض ق ب ض ة من الماء ثم نفض يده ثم مسح بها ر أ س ه واذنيه ثم قبض ق ب ض ة اخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعم ثم مسحها بيده يد فوق القدم ويد القدم فوق ت حدثنا ت ا ل ن ع مسدد حدثنا يحيى عن ح ب ي ا ن حدثني زيد بن أ س ل م عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال أ ل ا أ ص ب ر ك م بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضا مره مره ة حدثنا بن حدثنا حميد بن مسعد حدثنا معتمع ج قال عن عن النبي دخلت يعني على يعني صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء ل وهو وجهه يتوضأ يسير و من حدثنا ي فرأيته يفصل بين ت ه فضره على المضمضة والإسنشاء ح عبد الله بن م س ل م عن مالك عن أ ب ي الزناد عن أ ع ر ج عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا إبراهيم ماء حدثنا حدثنا حدثنا توضأ موسى وكيع أحدكم أنفيه ثم فليجعل في لينفر بن موسى حدثنا وكيع حدثنا إبراهيم أبي ذئب عن, عن, أبي غطفان عن ابن قال ر ض عن عن عباس غطفان ابن أبي ا ق رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفروا مرتين بالغتين أ و ثلاثه حدثنا ق ط ي ب ة بن سعيد في آ خ ر ي ن قالوا حدثنا يحيى وافد وفد كثير بن عن بن عن بن بن عن بن كنت بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إسماعيل عاصم قال الله صلى الله سليم لقيق أبيه لقيق في عليه إلى صلى صبرة صبرة رسول وسلم أو قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله وصادفنا عائشه ام المؤمنين قال فامرت ل ر ه ف ص ن ع ن ا ا ل واتينا بقناع ولم يقل قتيبه ل ق ن ا ا ق ن ا ع قد طبقوا تمر ثم جاء ر س و الله صلى ا ل ي ه وسلم ق ا ل هل ا ب ت م ش ا او امر لكم بشيء قال قلنا ع م يا رسول ا ل Bye. فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس اذ دفع الراعي غنمه إ ل ى المراح ومعه س خ ل ة سيعر فقال ما ولدت يا فلان قال ب ه م ة قال فاذبح لنا مكانها ش ا ت ا ثم قال لا ت ح ت ب ن ولم ولد يقل لا تحتبن أنا من أجلك لنا لا الراعي من غنم مئة بهمة مكانها نريد تزيد ذبحناها فإذا ذبحنا شاتا تحتبن أن أن قال قلت يا رسول الله إ ن لي ا م ر أ ة و إ ن في لسانها ش ي ء يعني البذاء قال فطلقها إ ذ ن قال قلت يا رسول الله إ ن لها ص ح ب ة ولي منها ولد قال فمرها يقول عذب ف إ ن يك فيها خير فستفعل ولا تضرب ضعينتك كضربك أ م ي ت ك فقلت يا رسول الله أ خ ب ر ن ي عن الوضوء قال أسلغ الأطابع الوضوء وخلل بين الأطابع وبالغ بين إلا أن ت ك و ن ص ا ئ حدثنا عقيده و ة بن ما كان س ع ي د حدثنا ابن ج ر ي ا حدثنا إ س م ا ع ي ل بن ك ي ر عن عاصم بن ل ق ي ى بن صبرة أبيه عن و ا فارس د بن حتى عائشة يوم القيامه وقال ع ق ي د ة مكان ا خزيرا حدثنا أ ب و عاصم حدثنا ابن جريج بهذا الحديث قال فيه إ ذ ا ت و ض أ ت ف م ض م ئ حدثنا أ ب و ت و ب ة يعني الربيع بن نافع حدثنا أ ب و المليح عن الوليد بن زوران عن أ ن س يعني ابن م ا ر ك أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا ت و ض أ أ خ ذ كفا من ماء ف أ د خ ل ه تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أ م ر ن ي ربي عز وجل قال أبو دور ولما ا و زوران روى وأبو ل ل ي د بن بن عنه حجاج بن حجاج ا ي ح ل ر قدموا ي ب ح ث ن ا أ ح د محمد حدثنا سعيد بن بن حنبر حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى ث ر ر عن ش د س ع د عن توبان ل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أ ص امرهم ب ه ا ل ب د فلما قدموا على رسول ل ل قدموا ا صلى الله عليه ل و س أمرهم أ ن يمسحوا على ا ل ع ط ا ئ ب وتساخين حدثنا أحمد صالح حدثنا ابن وهب حدثني بن ابن معاوض وهب بن عن عبد العزيز بن مسلم عن ابي معقم عن انس بن مالك قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ت و ض أ ع ل ي ه عمامه ق ط ر ي ة فادخل يده من تحت العمامه فمسح مقدم ر أ س ه ولم ينقض العمامة حدثنا العمامه حدثنا ابن ه ي ة عن ع بن يزيد ر عن ل ر ح ن عن المستورد بن القبلي المستورد شجاز قال ا رسول ل ل رأيت وسلم إذا أصابع توضأ يدرك رجليه بخنصره حدثنا أ ح م د بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أ خ ب ر ن ي يونس بن يزيد عن ا بن شهاب حدثني عباد بن زياد أ ن ع ر و ة بن ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة أ خ ب ر ه أ ن ه سمع أ ب ا ه المغيره ة يقول عدل رسول عدل ل ا صلى الله ل ع يقول ه معه وسلم وأنا غذوة تبوك في ب النبي ل الفجر فعدلت صلى الله عليه فأناخى معه س م ثم فتبرز فغسل س ك ت على الفداوة يديه من ف كفيه ثم غسل وجهه ثم ح س ر عن ذراعيه فضاق كما جبته فادخل يديه ف أ خ ر ج ه م ا من تحت الجبه فغسلهما إ ل ى المرفق ومسح ب ر أ س ه ثم ت و ض أ على كفيه ثم ركب ف أ ق ب ل ن ا نسير حتى نجد الناس في ا ل ص ل ا ة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حين كان وقت ا ل ص ل ا ة ووجدنا عبد الرحمن وقد ركع ى وقع ركعة بهم من صلاة ل ا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف مع المسلمين فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعه الثانيه ثم م عبد الرحمن فقام ر س الله صلى الله في صلاته ف ف س ل و ن ف ا ث ر ا ل ت س ب ي ح لانهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاه فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم قد حدثنا مسدد حدثنا يحيى يعني ابن سعيد وحدثنا مسدد حدثنا المعتمر عن التيميه حدثنا بكر عن الحسن عن ابن المغيره بن ش ع ب ة عن ا ل م غ ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمزح على الخفين وعلى ن ا ف ي ت ه وعلى عمامته قال بكر وقد يونس حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثني سمعته عيسى من المغيرة عن ابن بن الشعبي قال أبي سمعت ع ر و ة بن ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة يذكر عن أ ب ي ه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ر ك ب ه و م ع إ ا د ا و ة فخرج لحاجته ثم أ ق ب ل فتلقيته ب ا ل إ د ا و ة ف أ خ ر ج ت عليه فغسل كفيه ووجهه ثم أ ر ا د أ ن يخرج ذراعيه وعليه جبه من ص و ر من جبال الروم ض ي ق ة الامين فضاقت فادرعهما ا ل ذ ر ا ع ثم أ ه و ي ت إ ل ى الخفين ل أ ن ز ع ه م ا ف قال لي دعي ابي ل أدخلت القدمين للحفين عليهم ح ف فإني فمسح ي ن طاهرتان أ وهما قال أبي قال الشعبي شهد لي ع ر و ة على أ ب ي وشهد أ ب و ه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ه د ب ة بن خالد حدثنا همام عن ق ت ا د ة عن الحسن وعن ج ر ا ر ة بن أ و ف اوفى أن المغيرة قال تخلف ر بن شعبة س ل الله صلى الله عليه وسلم ذ هذه ك ر ا ل ق ص قال ف أ ت ي ن ا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصب فلما ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم أ ر ا د أ ن ي ت أ خ ر ف أ و م ا إ ل ي ه أ ن يمضي قال فصليت أ ن ا والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه ر ك ع ة فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ا ل ر ك ع ة التي شبق بها ولم يزد عليها أبو, أبو سعيد القدري وابن, وابن عمر ي ق و ل و ن من أ د ر ك الفرد من ا ل ص ل ا ة عليه سجده السهله ا حدثنا أبي حدثنا ش ع ب ة عن أ ب ي بكر يعني ابن حفص بن عمر ا بن سعد سمع أ ب ا عبد الله عن أ ب ي عبد الرحمن السلمي أنه عبد الرحمن بن عوف يسأل الرحمن شهد الله صلى الله عليه عبد عوف عن بلالا فقال كان حاجته بالماء رسول صلى وسلم وضوء فآتيه يخرج يقضي فيتوض ويمسح و و عمامته م على قال ي ق ابو داود هو ابو عبد هو الله ما و ل ى بنتين ع ل يمنعني ابن الحسين ل د ر ه ي ح د ث ا ابن داود ب ك ر ان ع امسح عمر توطأ ف على الحفين وقد ا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح قالوا انما كان ذلك قبل نزول قال ب ل نزول ما ئ د ة ق اسلمت ل ما أ إ ل ا بعد نزول ا ل م ا ئ د ة حدثنا مسدد و أ ح م د بن أ ب ي شعيب الحراني ق ا ل حدثنا وكيع حدثنا ز ل ه م بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريده عن ابيه صالح. قال أ ب و داود هذا مما تفرد به أ ه ل ا ل ب ص ر ة حدثنا أ ح م د بن يونس حدثنا ابن حي هو الحسن بن صالح عن بكير بن عامر الججلي عن عبد الرحمن بن أ ب ي نعم عن ا ل م غ ي ر ة بن شعبه ة أن رسول ل ل ا صلى حقص الله عليه وسلم مسح على الخفين فقلت يا رسول الله أنا قال بل أنت بهذا أمرني ربي عز وجل يا أنا بهذا حدثنا عز عمر فيت نفيت ربي مسح أمر أنت بن حدثنا ش ع ب ة عن الحكم وحماد عن إ ب ر ا ه ي م عن أ ب ي عبد الله الجزري عن حزيمه بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسح على الخفين للمسافر ث ل ا ث ة أ ي ا م وللمقيم يوم و ل ي ل ة قال أ ب و داود رواه المنصور بن المعتمر عن إ ب ر ا ه ي م التيمي ن ب إ س ن ا د ه قال فيه ولو ا ل ا ذاتا حدثنا يحيى بن معين ن ح د ث ايوب عمر ر بن ب ع بن أخبرنا بن طارق أ يحيى ي عن عبد عن عن الرحمن بن بن محمد يزيد رزيل ي أ وكان ب قبي بن بن أيوب عن عمارة يحيى قال و قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقبلتين أ ن ه قال يا رسول الله أ ن س ح على الحفين قال نعم قال يوما قال يوم قال ويومين ق ابو ل قال وثلاثة قال نعم قال ويومين وما نعم شك داود رواه ابن ابي مريم المصري عن يحيى بن ايوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن ابي زياد عن عباده بن نسي عن ابي بن ع م ا ر ة قال فيه حتى بلغ س ب ع ة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وما بدا له قال ابو داود وقابلت د لساتين وليس هو بالقوي ورواه و ابي مريم ي ابن حدثنا ي والسليخي يحيى ايوب ى ابن اسحاق ابن عن ق و اختلف اسناده في ح عثمان بن ابي ش ي ب ة عن وقيع عن خ ف ي ا ن الثوري عن ابي قيس ن ا ل ا و د ي وعبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن ش ر ح ب ي ل عن المغيره بن ش ع ب ة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ت و ض أ ومسح على الجوربين والنعلين قال ابو قال ابو داود وروي هذا ايضا عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي قال ابو داود ومسح على الجوربين ابن علي ابي طالب على علي والبراء وابن ومسح مسعود ابن عازب ابن مالك وأبو أمامة ابن ابن ابن الخطاب وأبو وابن عباد حدثنا مسدد وعباد ابن وأنس عن حدثنا سعد وعمر عمر وسهل ورؤية موسى مسدد ذلك حريح قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أ ب ي ه قال عباد قال أ خ ب ر ن ي أ و س بن أ ب ي أ و س الثقفي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ت و ض أ ومسح على نعليه وقدميه وقال عباد رأيت رسول يذكر وسلم مسدد س قوم ولم والكظامة فتوضأ و الله صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم يعني الميضة ولم يذكر مسدد الميضة كظامة اتفقا أتى يعني ثم حدثنا علان عليه و ق م ح د محمد بن الصباح ا ل ب ز ا ذ حدثنا عبد الرحمن بن أ ب ي الزينات قال ذكره أ ب ي عن ع ر و ة بن الزبير عن ا ل م غ ي ر ة بن شعبه أن رسول ل ل ا صلى الله عليه وسلم على القفو كان يمسح على وقال غير محمد عن ل ل ى بطر ا خ ف ي حدثنا ا محمد بن ل علي ا حدثنا ء حص ع عن الأعمة عن عبي عن عبد ن ابن ي غياث ي إسحاق خ رضي عن علي ر الله عنه قال لو كان الدين ب ا ل ر أ ي لكان أ س ف ل الخف أ و ل ى بالمسح من أ ع ل ى وقد ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه ن حدثنا بن حدثنا محمد بن رافع حدثنا يحيى ح آدم د رافع قال بن حدثنا يزيد بن عبد العزيز عبد بإسناده بن بهذا عن الأعمش ا ل حق د ي ث ابن ل ما كنت أرى ا القدمين إلا ا ل أحق ب غياب س ل حتى ر أ ت رسول ل ل صلى الله ه عن الاعمش محمد بن ا ع ل حدثنا حق بن غياد ن ا ل أ ع بهذا الحديث قال لو كان الدين ب ا ل ر أ ي كان باطن القدمين أ ح ق بالمسح من ظاهرهم وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده عن قال كنت ارى ان باطن القدمين احق بالمسح من ظاهرهما حتى رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما قال ظاهرهما ورواه ي ع الخفين عيسى بن يونس عن اعمش ورواه ا ه وكيع و أ ب و السوداء عن ابن عبد خير عن أ ب ي ه قال ر أ ي ت عليا ت و ض أ فغسل ظاهر قدميه وقال لولا أ ن ي ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ا و س قال ح حدثنا د ي محمود و مروان و س ى بن م قال محمود أ خ ب ر ن ا ثور بن يزيد عن رجاء بن ح ي و ة عن كاتب ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة عن ا ل م غ ي ر ة شعبة بن ق ا ل و ض أ س النبي صلى الله عليه وسلم في غ ز و ة تبوك فمسح أ ع ل ى ا ل ق ف ي ن و أ س ف ل ه م ا ل وبلغني أنه لم أبي أنه داود يصنع طريقه هذا الحديث من قال ابو ي داود وافق سفيان جماعه على هذا الاسناد وقال بعضهم الحكم او ابن الحكم حدثنا اسحاق بن اسماعيل حدثنا سفيان عن ابيه ن أ ب نجيح عن ج م ا د عن من رجل ث قال ي أبيه ل عن ق ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه حدثنا نصر بن المهاجر حدثنا م ع ا و ي ة بن عمرو حدثنا ز ا ئ د ة عن منصور عن مجاهد عن الحكم أ و ابن الحكم عن أبيه أن رسول ا ل ل صلى الله عليه وسلم ه ب ا حدثنا ل ثم أحمد توضأ ونضح بن فرجه س ع ي د الهمداني حدثنا ابن وهب سمعت م ع ا و ي ة يعني ابن صالح يحدث عن ابي عثمان عن جبير بن نفيل عن عقبه بن عامر قال كنا فكانت فادركت منكم انفسنا نتناوب ابلنا يسطبنا من فيحسن الله الله قدام الرعاية رعاية إبلنا فكانت علي رعاية الابل فروحتها بالعشي مع وسلم فسمعته يقول ما عليه علي رفول رسول يقول يتوضأ صلى الله احد الوضوء ثم يقوم ثم فقال ي ر ر ك ع ع ي يقبل ل ه م ب ق ب بخل بخل ه ووجهه هذا أوجد أجود إلا فقلت ما فقال قد رجل من بين يدي التي قبلها يا ع ق ب ة أ ج و د منها فنظرت ف إ ذ ا هو عمر بن الخطاب فقلت ماهي يا أ ب ا ح ه قال إ ن ه قال آ ن ف ا قبل أ ن تجيء ما منكم من أ ح د ي ت و ض أ فيحسن الوضوء ثم يقول حين ي خ ر غ من وضوءه حد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونمو أ حمدا عبدو ورطوله ا ل ا قشح ت له ابواب ا ل ج ن ة ت ي سماني يدخل من اي هاشه قال مو عويا و ح د ث ن ي ربيع ابن يزيد عن ابي ادريسى عن اختبار نعم حداثنا حسين ابن عيسى حداثنا عبد الله ابن يزيد المخرو عن حيوثه وهو ابن شريحين عن ابي عائلين عن ابن عم عن عقبة بن عن النبي صلى الله عليه الرعاية النبي نحوه الله صلى وسلم ولم يذكر أمر الرعاية قال عند ق وساق ل ه أ ح ن ل إلى السماء و و ض ء ثم رفع بطره ف الحديث وساق ا ل بمعنى حديث معاص حدثنا محمد بن عيسى حدثنا شريك عن عمرو بن عامر البجلي قال محمد هو أ ب و أ س د بن ع م ر قال س أ ل ت أ ن س بن مالك عن الوضوء فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلى ا وكنا الصلوات بوضوء واحد حدثنا ة بوضوء نقل أخبرنا ح مسدد ي ي عن علحمة حفيان حدثني بن م رسول د عن ل قال صلى ي بريدة أبيه م ا ن بن عن ر س الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر إ ن ي ر أ ي ت ك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب عن جرير بن حازم انه سمع قساده بن دعامه حدثنا انس بن مالك ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد و ض أ و ت ر ك على ق ز م ه مثل موضع الظفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فاحسن و ض و ء قال ابو داود هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن جرير حازم وقد ل إلا م يروه وف وحده و ابن روي عن معسر بن عبيد الله الجزري عن أ ب ي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال ارجع ف أ ح س ن و ض و ء حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا ح م ا س أ خ ب ر ن ا يونس و ح م ي د عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ف س ا د ة حدثنا ح ي و ة بن شريح حدثنا عن عجير و ا بعض ن س د عن عن ع خالق ب أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم أن ا ل ل ن ب ي ص ى الله عليه وسلم رأى رجلا أ ى ر يصلي وفي ظهر قدمه ل م ع ة قدر الدرهم لم يصبها الماء ف أ م ر ه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة حدثنا ق ت ي ب ة بن سعيد ومحمد بن أ ح م د بن أ ب ي بن خلف ق ا ل حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عنيه ا ل حدثنا حماد أخبرنا ي ل قال قال ابن ابي صالح عن ابي ه ر ي ر ة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في ا ل ص ل ا ة فوجد ح ر ك ة في دبره احدث او لم يحدث فاشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع ص و ت ه او يجد ريحا حدثنا, محمد بن بشار حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا س ف ي ا ن ع ن أ ب ي ر و ب ه عن إ ب ر ا ه ي م التيمي عن ع ا ئ ش ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوقف قال أبو د ابو و رواه د كذا ا ر ل ي ي غ ي ر ه قال أبو داود كذا رواه حدثنا و ق ي ع حدثنا ا ل أ ع م ش عن حبيب عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ا م ر أ ة من ن س ا ء ثم خرج إ ل ى ا ل ص ل ا ة ولم يتوضا قال ع ر و ة من هي إ ل ا أ ن ت ف ض ح ك قال أبو داود هكذا رواه زائدة الحميد الحماني عن سبيمان الأعمش أبو عبد عن حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن مسند الطالقاني حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مغراء حدثنا ا ل أ ع م ش أ خ ب ر ن ا أ ص ح ا ب لنا عن ع ر و ة المزني عن ع ا ئ ش ة بهذا الحديث قال أبو ج ابو قال يحيى ن من القطان اشعني أن هذين يعني سعيد الأعمش هذا عن حديث حبيب لرجل هذا ح د ي ث ه ه ب ذ ا إثنات أنها بالمصطحابة ت ت و ض أ لكل صلاة قال افتي أنهما عني شيء أنه شبه لا شيء قال أ ب و داود وروي عن ا ل ث و ر ي قال ما حدثنا حبيب إ ل ا عن ع ر و ة ا ل م ز ن ي يعني لم يحدثهم عن عروه بن ز ب ي ر بشيء قال أبو د ابو و وقد روى د حمزة ح الزيات عن ي ب عن ع ر ة عائشة بن زبير عن ح داود ي صحيحة ث ث ح د ن عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد سمع ع بن بن أبي بك الله مالك الله مسلم أنه ر ة ي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 قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل كانه بدوي قال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضا قال هل هو إ ل ا مطغى منه أو قال قال أ ب و داود رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبه وابن ع ي ي ن ة وجرير الرازي عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق حدثنا مسدد حدثنا محمد بن جابر عن بن طلق عن أبي معنا وقال في حدثنا حدثنا بإثنانه بن عن بن عن جابر وقال الصلاة عثمان أبي بن أبي شيبة الرازي معاوية الأعمة عن عبد قيس في طلق الله أبو عن, عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال ت و ض ا منها س ئ ل عن لحوم الغنم فقال لا ت و ض ا منها وسئل عن الصلاه في مبارك الابل فقال لا ت ص ل في مبارك الابل فانها من الشياطين وسئل عن صلوا فيها فإنها بركة حدثنا مروان ح محمد م د بن العباء وإيوب بن ا ل ق ي ع ع م م ر بن ث الخمسي المعنى قالوا حدثنا مروان بن م ع ا و ي ة أ خ ب ر ن ا هلال بن ميمون الجهني عن عطاء بن يزيد ا ل ل ي س ي قال هلال لا أ ع ل م ه إ ل ا عن أ ب ي سعيد و قال أ ي و ب و عمرو ر ا ء عن أ ب ي سعيد أ ن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام وهو يسوع ف قال له رسول ابو ل ل صلى الله عليه وسلم فأدخل ه يده تنحى حتى أريك ي ن الجلد ا ل ل ح م ف داود ح ت ب ه حتى ت ا الاب للناس ر ث ثم إلى فقل ولم قال مضى أبو يتوقف ا و د زاد ع م ر في ح د ي ث يعني لم يمس ماء وقال عن هلال بن ميمون الرملي ورواه عبد الواحد بن زياد و أ ب و م ع ا و ي ة عن هلال عن عطاء عن النبي ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم مرسل لم يذكر أ ب ا سعيد حدثنا عبد الله بن م س ل م حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن ج ابيه ا داخلا ل ل ل س و من بعض العالية والناس كان فاتيه فمر بجج حدثنا ي عبد الله بن مسلم حدثنا مالك عن زيد بن أ س ل م عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ك ل كتف شاس ثم صلى ولم يتوضا ح د ن عثمان ومحمد بن أبي شيبة ومحمد بن قال ابن سليمان الانباري المعنى قال وحدثنا وكيع عن مسعر عن ابي ص خ ر ة جامع بن شداد عن المغيره بن عبد الله عن المغيره بن ش ع ب ة قال د ف ت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ل ي ل ة فامر بجنب فشويه واخذ ا ل ش ف ر ة فجعل ي ح ذ ن ي بها منه قال فجاء بلال فاذنه ب ا ل ص ل ا ة قال فالقى ا ل ش ف ر ة وقال ماله تربت يداه وقام يصلي زاد الان وكان وفا سواك او شاربي قال ا لي فقصه على سواك حدثنا مسدد حدثنا ابو الاحوف حدثنا سناك عن عكرمه عن ابن عباس قال اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام فصلى عن يحيى يعمر بن、عمر. عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهش من ك ت ف ثم صلى ولم يتوضا حدثنا ابراهيم بن الحسن الخثعمي حدثنا حجاج قال ابن جريج اخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا و ل ح م ة ف أ ك ل ثم دعا بوضوء فتوضا ثم صلى ثم دعا طعامه، ثم طعامه قام إلى الصلاة ولم صلى الصلاة فأكله إلى ظهره دعا بقض يتوضى حدثنا موسى بن سهل أ ب و عمران الرملي حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب بن أ ب ي ح م ز ة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الأمرين الله الله الوضوء مما غير في النار من آخر رسول غير صلى عليه وسلم في قال ابو داود هذا اختصار من الحديث ا ل أ و ل حدثنا أ ح م د بن عمرو بن السرح حدثنا عبد الملك بن أبي كريمة ق ابن ابن ابي ل ا ن بن السرح ب أ ك ر ي م ة من خيار المسلمين خيار قال حدثني عبيد بن س م ا م ة المرادي قال قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جز من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يحدث في مسجد مصر قال لقد رأيتني سابع أو سابس ستة مع على النار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ر ا ب ت هرمته قال نعم ب أ ب ي أ ن ت و أ م ي فتناول منها ق ط ع ة فلم يزل ي ع ل ق ه ا حتى أ ح ر م ب ا ل ص ل ا ة و أ ن ا أ ن ظ ر إ ل ي ه حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبه حدثني أ ب و بكر بن حف عن ا ل أ غ ر عن أ ب ي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما أ ن ض ج ت النار حدثنا مسلم بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا أ ب ا ن عن يحيى يعني ا بن أ ب ي كثير عن أ ب ي سلمه ان أ ب ا سخيان بن سعيد بن ا ل م غ ي ر ة حدث أ ن ه دخل على أ م ح ب ي ب ة فسخته قدحا من سوير فدعا بماء فتمضمض فقالت يا ابن أ خ ت ي أ ل ا توضاوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضاوا مما غير ت النار أو قال م م ابو مست النار قال أ داود في حديث الزهري ي ب ن اخي حدثنا ق س ي ب ة بن سعيد حدثنا ل ي ث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض ثم قال إ ن له جسمه حدثنا عثمان بن ابي ش ي ب ة عن زيد بن الحباب عن مطيع بن راشد عن ت و ب ة العنبري أ ن ه سمع أ ن س بن مالك يقول إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يمضغ ولم ي ت و ض أ وصلى قال زيد دلني ش ع ب ة على هذا الشيء حدثنا أ ب و ت و ب ة الربيع بن نافع حدثنا ابن المبارك عن محمد بن إ س ح ا ق حدثني صدقه بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غ ز و ة ذات الرقاع ف أ ص ا ب رجل ا م ر أ ة رجل من المشركين فحلف أ ن لا أ ن ت ه ي حتى افريق دما في أ ص ح ا ب محمد فنزل خ ر أثر ج يتبع ا ل ب ي عليه صلى الله وسلم ف ن النبي صلى الله عليه وسلم منزلاه من فقال من رجل لأنا رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فانتدب من من قال كنا ب فلما خرج الرجلان إ ل ى فم الشعب ت ج ع المهاجري وقام ا ل أ ن ص ا ر ي يصلي و ا ت الرجل فلما ر أ ى شخصه عرف أ ن ه ر ب ي ئ ة للقوم فرماه ب ث ه م فوضعه فيه فنزعه حتى رماه ب ث ل ا ث ة أ س ه م ثم ركع و ت ج د ثم انتبه صاحبه فلما عرف انهم قال د ن ذ ر و فرق م المهاجري ما من الدم ا بالانصاري قال سبحان رأى الله الا اول انبهتني قال كنت في س و ر ة ا ق ر أ ه ا فلم احب ان اقطعها حدثنا احمد بن محمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريد اخبرني نافع حدثني عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة عنها ف أ خ ت ر ه ا حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم خرج علينا فقال ليس أ ح د ينتظر ا ل ص ل ا ة غيركم حدثنا بن حدثنا أضحاب حتى الدستوائي قتادة بن من عن عن أنس قال كان أضحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون يطلون شاذ فياض هشام الله الله العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يطلون ولا تخفق عليه يتورقون رؤوسهم وسلم رسول صلى قال أ ب و داود زاد فيه ش ع ب ة عن ق ت ا د ة قال كنا نخفق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و ر و ا ه ابن أ ب ي ع ر و ب ة عن ق ت ا د ة بلفظ اخر حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل وداود بن شبيب ق ا ل حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت البناني أ ن أ ن س بن مالك قال ق ي م ت صلاه العشاء فقام رجل فقال يا رسول الله إ ن لي ح ا ج ة ف قام ي ن ا ج ي حدثنا ت ى نعفى بعض القوم القوم وضوءا صلى بهم ولم أو ثم بهم يذكر ح يحيى بن معين و ه ن ا د بن السري وعثمان بن أ ب ي ش ي ب ة عن عبد السلام بن حرب وهذا لفظ حديث يحيى عن أ ب ي خالد الدالاني عن ق ت ا د ة عن أ ب ي العاليه عن ابن عباس أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضا قال فقلت له صليت ولم تتوضا وقد نمت فقال انما الوضوء على من نام مضطجعا زاد عثمان وقال ه فإنه ن ا إذا اتجع ت مفاصله ترخت قال أبو داود قوله الوضوء على مفتجع كان أبو غالب ل عن النبي محفوظا ن وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم、محفوظة. وقالت عائشه رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي وقال شعبه انما سمع حساده من ابي العاليه اربعه د ي يونس متة ع الصلاة القضاة ا عندي عمر قال أبو داود وذكرت ح د يزيد ي ث ا ل د ا ا ل ن ي لأحمد حنبل بن فانتهرني اتعظاما وقال ما الدالانين ليزيد يدخل على لك يدخل حدثنا ا ا ب خ ة ولم ل يعد ي ب ا ح ح د ث ح ي و ة ا بن شريح الحمصي في اخرين قالوا حدثنا ب ق ي ة عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن عقمه عن عبد الرحمن بن ع ا ئ ش عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء السهل العينان فمن نام فليتوضا هناد وابراهيم الله بن بن عن وحدثنا عثنان بن حدثني وابن عن عن كنا السري ابي معاوية ابي معاوية ادريس عبد ابي شريك وجغير شيفة اعمش من موطئ ولا نكف شعر ولا ثوق. قال ابو داود قال ابراهيم بن ابي معاويه ة ف ي عن ع م شقيق عن ش عن مسرور او حدثه عنه قال قال عبد الله وقال الناد عن شقيق او حدثه عنه حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الاحول عن عيسى بن خطان عن مسلم بن سلام عن علي بن خلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا فسا أ ح د ك م في ا ل ص ل ا ة فلينطرف فليتوضا وليعظ ا ل ص ل ا ة حدثنا ق ت ي ب ة بن سعيد حدثنا ع ب ي د ة بن حميد الحذاء عن الركين بن الربيع عن حسين بن قبيصه عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاقا فجعلت أ غ ت س ل حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أ و ذكر له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل إ ذ ا ر أ ي ت ا ل م ذ ي فاغسل ذكرك وتوضا وضوءك ل ل ص ل ا ة ف إ ذ ا فضخت الماء فاغتسل فخرج منه المدي ماذا علي ه ف إ ن عندي ابنته و أ ن ا استحي أ ن أ س أ ل ه قال المقداد ف س أ ل ت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إ ذ ا وجد أ ح د ك م ذلك فليمضح فرجه و ل ي ت و ض أ وضوءه ل ل ص ل ا ة حدثنا أ ح م د بن يونس حدثنا زهير عن هشام بن ع ر و ة عن ع ر و ة أ ن علي بن أ ب ي طالب قال للمقداد وذكر نحو هذا قال ف س أ ل ه ا ل م خ د ا ر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسل ذكره و ا م ث ي ه قال أ ب و داود ورواه الثوري و ج م ا ع ة عن هشام عن أ ب ي ه عن ا ل م خ د ا ر عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن م س ل م ة القع نبي قال حدثنا أ ب ي عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن حديث حدثه عن علي بن أ ب ي طالب قال قال ل ل ل ت م ق د د فذكر معناه ا ق أ ب و داود ورواه المفضل بن ف ض ا ل ة و ج م ا ع ة والثوري وابن عيينه ة عن ش ا م عن, عن علي بن أبي أبي بن علي عن صادق ا و و ر هشام ابن إسحاق عن ه بن عن ر و ة ع أبي عن ابيه ل ل م ق د د ا ا عن ن صلى ل ل ا عن ل وسلم لم ي يذكر ي ه حدثنا مسدد حدثنا ا م س إ علي ي ع ن ي ا بن إ ب ر ا ه ي م أ خ ب ر ن ا م م ح ل ب ن حدثني إسحاق سعيد عيد بن عبيد بن الصباخ عن أبيه عن سهل بن الصباخ سهل قال كنت أ ل ق ى من المد ش د ة وكنت أ ك ت ر من الاغتسال ف س أ ل ت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إ ن م ا يجديك من ذلك الوضوء قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك ب أ ن ت أ خ ذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أ ن ه ا ص ا ب ر ا ه ي م موسى بن اخبرنا عبدالله بن وعن ه د حدثنا م ا و ي ي ة ع ي الماء ب ن ا ح الحارث عن العلاء بن ر بن ب عن حكيم عميه ع د ل ل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الغصر ل ه بن ينجب وعن سعد عما ا ا م يكون بعد الماء فقال ذاك ا ل م ذ ي وكل فحم يمدي فتغسل من ذلك فرجك وانتيك و ت و ض أ وضوءك للصلاه ة حدثنا ا ر و ن بن محمد بن بكار حدثنا مروان يعني ابن محمد حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن ع م ي ه أ ن ه س أ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من ا م ر أ ت ي وهي حائض قال لك ما فوق ا ل ز ا ر وذكر م ؤ ا ك ل ة الحائض أ ي ض ا وساق الحديث ن ابن اليزني حدثنا بقية الوليد عن سعد وهو ابن عبد الله عن ابن عن الرحمن ابن ابن عن بن ا هشام الملك الوليد الأغطش الله عائد الأزدي قال هشام وهو وهو أمير حمد عبد بقية عبد عبد جبه سعد معاد قرط All right. <laughs> سألت رسول قال فقال ما فوق الازار والتعفف عن ذلك افضل قال أ ب و داود وليس هو يعني ح د ي ث بالقوي حدثنا أ ح م د بن صالح حدثنا ابن وهو أ خ ب ر ن ي ع م ر يعني ابن الحارث عن ابن شهاب حدثني بعض من أ ر ض ى أ ن سهل ا بن س ع ب الساعدي أخبره أن أبي اخبره ب سعب ن أ أن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم قال إ ن م ابو جعل ذلك للناس في أول الإسلام لغلة رخصة ا في ي ث بالغسل ن عن ه ذلك قال أبو داود يعني الماء من الماء حدثنا محمد بن مهران البزاج الرازي حدثنا مبشر الحلبي عن محمد أ ب ي غ س ا ن عن أ ب ي حازم عن سهل بن سعد حدثني أ ب ي بن كعب أ ن الفتي التي كانوا يفتون أ ن الماء من الماء كانت رخصها رخصة رخص الله الاسلام امر في بدء الإسلام. ثم أمر بالاختسال بعد ثم حدثنا مسلم بن ابراهيم الفراهيدي حدثنا هشام وشعبه عن ق ت ا د ة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي ه ر ي ر ة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قعد بين شعبها الاربع وانزق الختان في الختان فقد وجب الغصر حدثنا احمد قعد عمر عن عن فقد حدثنا بين وجب ابن ابن وهب اخبرني عمر عن ابن شهاب عن ابي ابن في صالح سلمة عام عن أبي سعيد عليه أن أبي الخدري رسول وسلم الله الله صلى قال الماء من الماء وكان أ ب و س ل م ة يفعل ذلك حدثنا مسدد ب م س ر ه د حدثنا إ س م ا ع ي ل حدثنا حميد الطويل عن أ ن س أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أن وسلم طاف ذات يوم على نسائه في غصن واحد قال وصالح بن أ ب ي ا ل أ خ ض ر عن الدهر ي كلهم عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن أ ب ي رافع عن عمته س ل م ة عن أ ب ي رافع أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ض ا ف ذات يوم على نسائه يغتسل عند ه ذ ا وعند هذه قال قلت له يا رسول الله أ ل ا تجعله غسلا واحدا قال هذا أ ز ك ى و أ ط ي ب و أ ب ص ر قال أبي داود وحديث أنث أصح منها حدثنا هذا أصح أنث من عن م ر ب عون ن ح د ث ابي حفظ ن غ ا سعيد ن عن عاصم الأحول أ ب المتوكل عن ع أبي ي الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر يعاود بينهما وضوءا حدثنا الله مالك الله دينار الله قال أتى أحدكم أهله ثم له أن يعاود فليتوضأ أنه بدى عبد الله بن مسلمة عن عن عبد الله بن دينار عن عبد ثم مسلمة له بن بن عن عن عن بن عمر أنه قال ذكر عمر ق ا م ر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه ا ل ج ن ا ب ة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا واغسل ذ ك ر ة منها ح د ثم ن ا د وقتيبة نمت سعيد قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي ب قال م ب ابو ر الزهري ك عن عن يونس إ س ن ا د ه م ع ن ا ا ه ز داود و إ ذ أراد أن يأكل ه و جنب غسل ي ي ه قال أ ب ورواه داود و ابن وهب عن يونس ف جعل عصه ا ل أ ك ل قول ع ا ئ ش ة م ق ص و ر ة ورواه صالح بن أ ب ي ا ل أ خ ض ر عن الزهري كما قال ابن المبارك إ ل ا أ ن ه قال عن ع ر و ة أ و أ ب ي سعد ورواه ا ل أ و ز ا ع ي عن يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن المبارك حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا ش ع ب ة عن الحكم عن إ ب ر ا ه ي م عن الاسود عن عائشه ان النبي أراد أن ي صلى الله عليه وسلم الجنب اذا اكل او شرب او نام ان ي ت و ض ع قال ا ل ي ن يحيى ب ن اذا ر وعمار ابن ياسر في ه ا ل ح د ي ث ر ج ل و ق او ل علي طالب ابي ابن ا ب ن ع م ر و ع ب د ا ل ل ه ب ن ع م ر ان ل ج ب اذا اراد ان يتوضا أ ك ل ع ح د ث ن مسدد حدثنا معتمع احمد بن حنبل حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حدثنا وحدثنا حدثنا حنبل ابن ابن قال حدثنا كرد بن سنان عن عباده بن نسي عن ع ض ي ف ابن الحارب قال قلت ل ع ا ئ ش ة أ ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من ا ل ج ن ا ب ة في أ و ل الليل أ و في آ خ ر ه قال ربما اغتسل في اول الليل وربما اغتسل في اخره قلت ارايت ل ل ه أ ك ب ل لله ل ح م د ا ذ جعل الأمر سعى الأمر ق أ رسول أ ي ت ر الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر ب ا ل ق ر آ ن أ م يخفث به قال ربما ج ه ر به وربما خفى ت قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر أكبر في ع س عن د ابي طالب رضي الله ع ه ع ن ا ل صلى ن ب ي ا ل ل ه عليه وسلم قالت لا د خ ل ل ل ا ا م ئ كان ة ب ي ت صورة ولا كلب ج ب حدثنا محمد ث بن ك ي رسول اخبرنا ف ي ابي ا ن عن عن اسحاق س د عن عائشة ا ق ك الله ن ر س و ا ل صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماله ق ا ابو داود حدثنا الحسن بن علي الواسطي بن بن يزيد علي قال سمعت ا ر و ن يقول ل هذا ا ح دخلت ي يعني حديث ث حدثنا حفظ عمر حدثنا وهو الله عمر شعبة عن عمر بن مرة عن عبد ابن ابن حفظ د مرة سلم فقال دخلت على علي رضي الله عنه انا ورجلان رجل منا ورجل من بني اسد ح ف ب ع ت ه م ا علي رضي الله عنه وقال ج ه و انكما الجان فعالجا عن دينكما ثم قام فدخل المخرج ثم فدخل خرج فقال د ع جعلوا ا بماء بها منه حكمة فتمسح فأخذ ثم ر أ ق ر ر آ ن ن ف أ ك ان ذلك إ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرؤنا ا ل ق ر آ ن و ي أ ك ل م ع ن ا اللحم ولم يكن يحجبه أ و قال يحجزه عن ا ل ق ر آ ن شيء ليس الجناب حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن مسعر عن واصل عن أ ب ي وائل عن حذيفه الله عليه وسلم لغيه فقال إ ن ي جند فقال إ ن المسلم لا ينمو حدثنا مسدد حدثنا يحيى وبشر عن حميد عن بكر عن أ ب ي رافع عن أ ب ي ه ر ي ر ة فقال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق ا ل م د ي ن ة و أ ن ا جند فاختنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أ ي ن كنت يا أ ب ا ه ر ي ر ة قال قلت إ ن ي كنت جند ف ك ر ت أ ن أ ج ا ل س ك على غير طهاره فقال سبحان الله إ ن المسلم لا ي ن ج م وقال في حديث بشر حدثنا حميد حدثني بكر حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا ا ل أ س ر ه بن خ ل ي ف ة قال حدثتني ج س ر ة بنت د ج ا ج ة قالت سمعت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوب بيوت أ ص ح ا ب ه ش ا ر ع ة في المسجد و ج ه و ا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ي ص ن ع القوم شيئا رجاء ان تنزل فيهم ب خ ص ة فخرج اليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد اني لا احل المسجد لحائض ولا ذنوب قال ب داود هو فليت العامري حدثنا العامري هو موسى فليت ن حدثنا حماد عن عن عن فان اسماعيل حماد بياد الاعلم الحلم رسول ابي الله بكر صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م دخل في ص ل ا ة الفجر ف أ و م أ بيده أ ن مكانكم ثم جاء و ر أ س ه يقطر فصلى بكم ا الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت جنوب قال أبو داود رواه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قضى سلمة سلمة وإني كنت جنوب عن بن عن أبو أبي أبي بشر عبد ابي هريرة قال فكبر ل مصلاه م قام ا وانتظرنا في ي ان يكبر انصرف ثم ق اوما ل قال تما انتم ب داود ورواه ايوه عون و ابن ل ن بيده صلى الله عليه وسلم قال فكبر ثم أومأ الى القوم ان ي ج ل س و ا فذهب فاغتسلوا وكذلك رواه مالك عن اسماعيل بن ابي حكيم عن عطاء بن يسار ان رسول الله رسول وسلم صلى الله عليه وسلم كبر في قال ابو داود وكذلك ح د ث ن ا مسلم بن ابراهيم حدثنا ابان عن يحيى عن الربيع بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا محمد بن حرب حدثنا الزبيدي وحدثنا عياش بن الازرق ا خ ر ن ا ابن وهب عن ي و ن وحدثنا مخلد بن خالد حدثنا ابراهيم بن خالد امام مسجد صنعاء عن وحدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا الوليد عن ا ل أ و ز ا ع ي كلهم عن الزري عن أ ب ي ذلم عن أبي هريرة ابي أقيمت الصلاة هريره ل ن ينطف ا أ س و قال د غتسل ونحن صفوف و ه ذ ابن وقال حرب عياش في سئل رسول الله, عن عن الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل يرى انه قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عنه قالت أم س ل يا م ل م ر أ ة ترى ذلك عليها غ س ل ق ا ل نعم ن م إ الله ا ن س ا شفائق ا ء ر ج ا حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عن بس حدثنا ابن ل أحمد بن عن يونس عن بسة ش ان ب قال قال عروة ع ع الله ئ ش ة أ أم ي الأنصارية يا م أم أنس بن مال قالت يا ا رسول ل أنس بن إن الله عز وجل لا ي س ت ح ي من الحق أ ر أ ي ت ا ل م ر أ ة إ ذ ا ر أ ت في النوم ما يرى الرجل أ ت غ ت س ل أ م لا قالت عائشه و قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل إ ذ ا وجدت الماء قالت ع ا ئ ش ة ف أ ق ب ل ت عليها فقلت أ ف لك وهل ترى ذلك ا ل م ر أ ة ف أ ق ب ل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تربت ي يمينك يا ع ا ئ ش ة ومن أ ي ن يكون الشبك ا قال أبو داود و ذ ل ك روى قال ي ل و ز ب ي ي ويونس د و ابو ن أخي الزهري عن الزهري داود ه ي بن ا ل ي عن مالك عن و قال الزهري مسافعا الحجبي قال عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة و أ م ا هشام بن ع ر و ة فقال عن ع ر و ة عن زينب بنت ابي سلمه عن أ م سلمه ان أ م سليم جاءت إلى رسول الى ل ل ه ص الله, صلى الله عليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عليه وسلم مسلمة عبد عن عروة عن عن ع بن رسول و ة عائشة عن عنها أن الله رضي ر الله صلى الله عليه وسلم كان يختسل من إناء واحد هو الفرق من الجنة قال عبد داود من من يختسل هو عبد قال معمر عن الزهري في هذا الحديث قال ت كنت أ غ ت س ل أ ن ا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إ ن ا ء واحد فيه قدر الفرق قال أ ب و داود وروى ابن ع ي ي ن ة نحو حديثنا قال أ ب و داود سمعت ستة وسمعته أحمد عشر حنبل بن يقول الفرق ستة وسمعته يقول فرق صاع ابن ابي ذئب خمسة ارطال, فمن قال, ثمانية أرطال قال, ليس ذلك قال وسمعت ل قال احمد يقول من اعطى في صدقه الفطر برفضنا هذا خ م س ة ارطال وثلث رد و فقد ى ي الصيحاني ل قال الصيحاني ابي ابو ح د ث ن اوفى عبدالله ابن ب محمد النفيدي حدثنا زهير حدثنا ا س عن ج ب ي ر بن مطعم أ ن ه م ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل غ ص ل من ا ل ج ن ا ب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ا أ ن ا ف أ ف ي د على ر أ س ي ث ل ا ث ة و أ ش ا ر بيديه ك ل تلتيهما ه م محمد ا حدثنا ا بن م عاصم الخاسم ث حدثنا ن عن حنظلة عن ى عائشة ا أبو عن ل ق كان رسول الله صلى الله رسول صلى ل ع و س ل إ ذ اختسل من الجناب دعا بشيء من الخلاب من من نحو بشيء ف أ خ ذ بكفيه ف ب د أ بشق ر أ س ه ا ل أ ي م ن ثم ا ل أ ي س ر ثم أ خ ذ بكفيه فقال بهما على ر أ س ه حدثنا يعقوب بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن زائده بن قدامه عن صدقه حدثنا جميع بن عمير أ ح د بني تيم الله بن ث ع ل ب ة قال دخلت مع أ م ي وقالت على ع ا ئ ش ة ف س أ ل ت ه ا احداهما كيف كنتم تصنعون عند ا ل غ س ل فقالت عائشة كان رسول الله الله للصلاة ثلاث مرات ن رسول رأسه وسلم يتوضأ وضوءه صلى عليه على يفيض ثم حدثنا ن نفيض رؤوسنا من الظفر على أجل خمسا ح سليمان بن حرب الواشحي ومسدد قالا حدثنا حماد عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن عائشه ة قال كان ا رسول ل ل صلى الله عليه وسلم, على على وسلم اغتسل الجنابة إذا من قالت سليمان على يبدأ فيفرغ بيمينه م ا ش وقال مسدد غسل يديه ي ط ب ا ل إ ن ا ء على يده اليمنى ثم اتفقا فيغسل فرجه وقال مسدد يفرغ على شماله وربما كنت عن الفرد ثم ي ت و ض أ وضوءه ل ل ص ل ا ة ثم يغسل يديه في ا ل إ ن ا ء فيخلل شعره حتى إ ذ ا ر أ ى أ ن ه قد أ ص ا ب البشر أ و أ ن ق ى البشر أ ط ر غ على ر أ ي ه ث ل ا ث ة ف إ ذ ا فضل ف ض ل ة طبها عليه حدثنا عمر ابن للباهرين علي حدثنا محمد الحسن ي د ث ن ي ع ع ي د بن ي معشر ع النفعي الاسود عن عن ع ئ شوكر ة ق ا ا ن وقال ل صلى ه ا ل ل عليه ه و س ل م اذا اراد ن يغتسل من اهوى ل ج ن ا ب بدأ ب ة ك ف ي فغسلهما غسل مراتغه ثم بهما الى حائط ثم يستخدل الوضوء ويفيض الماء على ر أ س ه ح د ث ن ا ا ل ح س ن ابن شوكر حدثنا هشيم عن عروة الشعبي م د ا حدثنا ا ن ي ل قالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها لان شئتم ل أ ر ي ن ك م أ ث ر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط حيث كان يغتسل من الجنات مسدد بن مسرهد الأعمش سالم حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن سالم عن كريب حدثنا بن بن كريب ابن عن عن عن الله ا ع ي عن وضعت ميمونة خالته قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم فغسلها أ أ ك ف ف الإناء اليمنى على يده اليمنى فغسلها مرتين أ و ث ل ا ث ة ثم صب على ثرجه فغسل ثرجه بشماله ثم ضرب بيده ا ل أ ر ض فغسلها ثم تمضمض و ا ل ت ن ش ق وغسل وجهه ويديه ثم صب على ر أ س ه وجسده ثم تنحى ن ا ح ي ة فغسل ر ج د ي ه فناولته المنديل فلم ي أ خ ذ ه وجعل ينفض الماء عن جسده فذكاث فقال ذلك الإبراهيم فقال كانوا لا يرون بالمنديل ب أ س ا ولكن كانوا يكرهون ا ل ع ا د ة ق ا ل ابو داود قال مسدد قلت لعبد الله بن داود كانوا يكرهونه للعالم د ة ف ق ا هكذا هو ولكن وجدته هتابي هكذا ولكن فديك كان ذئب إذا حدثنا ابن القراثاني حدثنا ابن ابن فقال إن ابن عباس كان إذا اغتسل حسين عن عن إن في عيسى أبي أبي شعبة ن الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى على بيده يفرغ يده سبع مرار ثم يقول ك كم س فنسي فسألني ل فرجه أفرغ أفرغ مرة كم ل لا أدف فقال لا أم لك ت أدف أم م يمنعك أن تدري ثم ا تدري يتوضأ أن وضوءه ص ل على ل ا ة ثم يفيد ج هكذا الماء يقول ثم ه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ت ظ ه ر حدثنا ق س ي ب ة بن سعيد حدثنا أ ي و ب بن جابر عن عبد الله بن ع ث م عن عبد الله بن عمر قال كانت الصلاة خمسين فلن رسول وسلم والغسل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعره جنابه اغسلها مره ا الشعر و أ ن قال ب ش ر ق ابو ل أ داود الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد أ خ ب ر ن ا عطاء بن السائب عن زاذان عن علي رضي الله عنه أن رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعره من ج ن ا ب ة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار قال علي عاديت عاديت رأسي رأسي فمن سمع رأسي فمن ثم ثم ثلاثة وكان يجد شعره حدثنا عبد الله بن محمد الله سفيان ل ي ح د ث ن زهير ح د ث ا بن و اسحاق ع عيينه ا قالت كان رسول الله صلى الله ئ ش ة رسول صلى ل ع ه وسلم غ ت س ل ويصلي ل ا ر ك ع يحدث وضوءا ب عن د د ح ث ايوب ز ه ر حرب بن ا ن حدثنا سفيان السرح قالا بن عيينس عن عيوب بن موسى عن سعيد بن ابي سعيد عن عبد الله ا ل م رافع م و ل ى أ م س ل م ة عن أ م س ل م ة أ ن ا م ر أ ة من المسلمين وقال زهير أ ن ه ا قالت يا رسول الله إ ن ي ا م ر أ ة أ ش د ظفر ر أ س ي أ ف أ ن ق ض ه للجنابه قال إ ن م ا يكفيك ان تحفني عليه ث ل ا ث ة وقال زهير تحفي عليه ثلاث ة ح ت ي ا ت من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك ف إ ذ ا أ ن ت قطه حدثنا أ ح م د بن ع م ر بن سترش ح د ا ل ن ر ابن ن ف عن ي ع ي ام ا ئ عن س ة عن عن المغبورين أم س ل م ة أ ن ا م ر أ ة جاءت إ ل ى أ م س ل م ة بهذا الحديث قال ت ف س أ ل ت لها النبي صلى الله عليه وسلم ب م ع ن ى قال فيه و ا غ م ز ي قرونك عند كل حفنه ح د ث ا عثمان حدثنا حدثنا ا بن بن أبي شيبة حدثنا يحيى أبي بكير ب يحيى ر إ ي طفية شيبة م مسلم بن بن بنت نافع عن الحسن مسلم عن طفية بنت عن كانت عائشة قالت لحفظ إذا أطابتها جنابة أ حدثنا ل ا ث ح ف ت آتذا نصر ي بكفيها جميعا وتطب أ وأخذت س ه ا بن د واحدة وطبتها هذا الشخ والأخرى على الشخ على على الآخر ث ا مطمو بن علي حدثنا عبد الله بن داود عن عمرو بن سويد عن ع ا ئ ش ة بن صقر عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قال كنا نستثل محلات ومحرمات محمد حدثنا عود بن قال قرأ في أصل بن قال ر أ أصل في إ س م ع ي بن ع ي اما ل قال ابن وحدثنا عود ح م م د بن إ س ع عن حدثني بن زرعة عن شريح بن عبيل ي قبيل حدثني شريح ل بن بن ضمضم الرجل أساني ي ج ب بن نفير عن الغسل ا ل من ن أن ثوبان حدثهم أنهم حدثهم استخدوا ا ن عن ب ي عليه صلى الله عليه وسلم عن ذلك ف ل ي ن ش ا ل ر أ س ه فليغسله حتى يبلغ أ ص و ل الشعر وأما المرأة فلا عليها لا على رأسها ثلاث غرفات لتغرف على أن بكفية تنقضه حدثنا محمد بن جعفر بن زياد حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من ب ن سواءه بن عامر عن ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان يغسل ر أ س ه بالفطن وهو جند يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء حدثنا محمد بن رافع حدثنا يحيى بن رافع آدم حدثنا شريك عن شريك قالت ي بني س س بن وهب عن رجل من و رجل ة بن بين عن عامر عائشة فيما ا يفيد ر والمرأة ج ل الماء ل ا من ق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ كفا من ماء يصب علي الماء ثم ياخذ كفا من ماء ثم يصبه علي منهم ا ل م ر أ ة أ خ ر ج و ه ا من البيت ولم ياكلوها ولم يشاركوها ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ف أ ن ز ل الله سبحانه و ي س أ ل و ن ك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيوت كل آخر غيرا جامعوهن واصنعوا في شيء غير فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أ ن يدع شيئا من أ م ر ن ا إ ل ا خالفنا فيه فجاء أ س ي د بن حضير وعباد بن بشر إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله إ ن اليهود تقول كذا وكذا أفلا أن ننفحهن في المحيط فتمعر فخرجا المحيض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلتهما ظننا حتى وجه هدية وجد قد محيطة من لبن إلى ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم فبعث في اثارهما فسقاهما فظننا أ ن ه لم نجد عليهما حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن المخزان بن شريح عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة قالت أتعرق العظم وأنا حائظ فأعطيه وأشرب فأناوله وبعته العظم عليه فيضع الموضع الشرار حائظ النبي الله الذي صلى وسلم فمه في الذي فيه فيضع فمه في الموضع الذي الموضع كان ن منه ن ت أشرب ح د ث محمد ب ك ث ي رسول حدثنا ي ا ن عن ن م ص ر بن عبد ا ر ح م ن عن عن ع صفية الله ئ ش ة ق ا كان ل صلى الله عليه وسلم يضع ر أ س ه في حجري ف ي ق ر أ و أ ن ا حائض حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن ل قال قال قال لي ر و و ل الله صلى الله عليه ل س ن ا و ل ي ن القمره من المسجد فقلت إ ن ي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن حيضتك ليست في يدك حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا وهيب حدثنا أ ي و ب عن أ ب ي قلابه عن معاذ أ ن ا م ر أ ة س أ ل ت ع ا ئ ش ة أ ت ق ض ي الحائض ا ل ص ل ا ة فقال أ ح ر و ر ي ة أنت لقد كنا نحيض عند لقد رسول ل ل ا ه صلى انت ل ل عليه وسلم فلا ه ق بالقضاء ض ي ولا نؤمر حدثنا الحسن بن عمرو اخبرنا سفيان يعني ا بن عبد الملك عن ابن المبارك عن معمر عن ايوب عن م ع ا ذ ة ا ل ع د و ي ة عن عائشه ة ب ذ ا الحديث قال أهو د ابو و وزاد د فيه فنؤمر ق ض ا ا ء ل ص م نؤمر ولا الصلاة بقضاء ح د ث ن ا مسدد الحكم الحميد الرحمن نقسم حدثنا حدثني عبد عبد يحيا عن عن ابن عن عن ابن عن النبي عباس عليه شعبة صلى الله و س ل م قال عليه الصلاه والسلام ه في الذي ياتي ن امراته ل وهي حائط قال يتصدق أو نصف دينار قال أبو داود حائط ا قال ي ة ا ص ح ي ت ة د ق بدينار او نصف دينار وربما لم يرفعه شعبه ا الدم في أول الدم فدينار ن وإذا أصابها ا قال ع دينار ابو داود وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا شريك عن حصيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وكذا حائب فليتصدق دينار قال أبو داود وكذا قال وقع وهي أبو فليتصدق علي بن عن عن رجل بأهله ابن بذيمة نصف مقسم صلى الله عليه وسلم مرسلة وروى س ل م ا ل أ و ز ا ع ي عن ن ز ي د بن أ ب ي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امره أ ن يتصدق بخمسين ا وهذا ر معبر ح د ث ن ا ي ز ي د ب ن خ ا ل الله بن بن د عبد ابن ابن م وهذا ب ح د ث بن عن سعد م و ل ع ر و مولاة ميمون ة عن عن مدبس رسول الله صلى الله عليه ميمونة أن ل م كان ي ب ا ش رسول المرأة من ن ا ه ه ي حائض إذا كان ع ي ه الله إذار إ ى أنصاف ا خ ذ ي الرقبتين ن حدثنا مسلم ابن أو ا مسلم ر جذب ب تحت إ ي م م حدثنا شعبة عن ن شعبة صلى و ر إبراهيم عن عن ا س و عن عائشة قالت كان رسول الله كان ص الله عليه وسلم ي أ م ر إ ح د ا ن ا إ ذ ا كانت حائضه أ ن تتزر ثم يضاجعها زوجها وقال م ر ة يباشره حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن جابر بن صبح سمعت خلاسا الهجري قال سمعت عائشه تقول ل الله صلى الله م ثم صلى فيه وإن أصاب تعني ثوبه منه يعده فيه تعني شيء ثوبه أصاب وإن غ س م قال م ثم يعده صلى ح ن ان عبد الله في ا ع م ر بن عبد غانم عن ا له ر عمارة غراب ح م عمة ن يعني ابن زياد عن عمارة بن قال إن زياد قال ل حدثت أ ن ه ا س أ ل ت ع ا ئ ش ة قال ت إ ح د ا ن ا تحيض وليس لها ولزوجها إ ل ا فراش واحد قال أ خ ب ر ك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فمضى إلى مسجده قال أبو داود إلى قال فمضى أبو يعني مسجد بيته فلم ينصرف مسجد فلم حدثنا ت غلبتني ى البر فقال عيني وأوجعه ن مني فقلت اني وانكشفي عن فخذي فكشفت وحنيت ي فخذيك فخذيك فخذي فقلت فقال فكشفت فوضع حاق على حتى حده وصدره عليه سعيد بن عبد الجبار حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ابي اليمان عن ام ذ ر عن ع ا ئ ش ة انها قالت ك ن اذا مثال حطت نزلت عني مثال عن ل الحقير فلم ى ق ر بعض رسول الله صلى الله ل وسلم ولم إسماعيل ي عيوب ه منه موسى حماد عكرمة ند نقصر حدثنا بن حدثنا عن عيوب عن حتى ب أ ز و ا ج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا أ ر ا د من الحائط شيئا أ ل ق ى على ف ر ه ا ثوبا حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن ا ل أ س و د عن عبيد ع ن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت كان وأيكم يملك كما كان يملك الله صلى الله يأمرنا حيظتنا يباشرنا الله الله حدثنا الله أن نتزر بن مسلمة عن عن رسول إربه رسول وسلم وسلم مسلمة فوح صلى عليه صلى عليه عبد نافع عن في ثم إربه بن يسار عن أم أن امرأة سلمة وسلم النبي صلى الله عليه زوج كانت تهراق فقال رسول لتنظر ع د ة الليالي و ا ل أ ي ا م التي كانت ت ح ي ب ه ن من الشهر قبل أ ن يصيبها الذي أ ص ا ب ه ا فلتترك ا ل ص ل ا ة قدر ذلك من الشهر ف إ ذ ا خلفت ذلك ف ل ت غ س ل ثم لتستسر ب ت و ب ثم حدثنا ق ت ي ب ة بن سعيد ويزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب قالا حدثنا الليث عن نافع عن سليمان بن يسار أ ن رجلا أ خ ب ر ه عن أ م س ل م ة أ ن ا م ر أ ة كانت تهراق الدم فذكر م ع ن ا قال ف إ ذ ا خلفت ذلك وحضرت ا ل ص ل ا ة ف ل ت س ل بمعنى عبد الله بن مسلمة حدثنا ا ل ل ه ب ن م س أنس ل م ة حدثنا ي ع ن ي عياض عبيد ابن الله عن عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من ا ل أ ن ص ا ر أ ن ا م ر أ ة كانت تهراق الدماء فذكر معنى حديث الليل قال ف إ ذ ا خلفتهن وحضرت ا ل ص ل ا ة ف ل ت ت س ل وساق الحديث بمعنى حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حضرت عبد مهدي بإسناد ثم بن بن بن عن نافع وبمعنى إبراهيم الليل قال في الصلاة فدر ذلك ثم إذا حضرت الصلاة يعقوب جويرية صخر فلتترك ذلك فدر فلتتسل والتتسر تصل حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حدثنا أيوب عن سليمان موسى يسار سلمة بثوب أبوهيد أيوب حدثنا حدثنا حدثنا بن بن بهذه القصة. ثم أم عن عن قال ص ة ق فيه تدع ا ل ص ل ا ة و ت ت س ل فيما سوى ذلك و ت ت س ف ر ب ث و ب وتصلب قال أ ب و داود س م ا ل م ر أ ة التي كانت ا س ت ف ي ض ة حماد بن زيد عن أ ي و ب في هذا الحديث قال ف ا ط م ة بنت أ ب ي حبيش حدثنا قطيبة ا ب ن سعيد حدثنا الليث عن يديد بن ابي حبيب عن جعفر عن ع ر ا ق عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة انها قالت ان ام حبيبه س أ ل ت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت ع ا ئ ش ة ف ر أ ي ت مركنها ملان ل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه كثي ام دما ل ابو داود ورواه اضعاف قطيبة بين ابن حديث جعفر ربيع آخرها في ورواه علي بن عياش ويونس بن محمد عن الليث ف ق ا ل جعفر بن ربيع حدثنا عيسى بن ح م د أ خ ب ر ن ا الليث عن يزيد بن أ ب ي حبيب عن بخير بن عبد الله عن المنذر بن ا ل م غ ي ر ة عن ع ر و ة بن الزبير س وسلم رسول وسلم و ل الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذاته فشكت ذلك ع ر ق ف ن ظ ر ي اذا أ ت ى ق ر ق ك فلا تصلى فإذا ف مر قرأتي ت حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن سهيل يعني ابن ابي صالح عن الزهري عن ع ر و ة بن الزبير حدثتني ف ا ط م ة بنت أ ب ي ح ب ي ش أ ن ه ا أمرت أ م س امرت ء أو أ س ا أنها ء حدثتني أ م ه ا فاطمة بنت أبي حبيش أن ت س أ ل رسول الله صلى الله عليه ل س و م ف أ م ر ه ا أن تقعد الأيام التي كانت تقعد التي تقعد تقعد ثم قال ابو داود ورواه ق ت ا د ة عن عروه بن الزبير عن زينب بنت ام سلمه ان ام حبيبه بنت جحش س ح ي ض ه فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدع الصلاه ايام اقرائها ثم تغتسل وتصلي قال ابو داود لم يسمع قتادة من عروة شيخ وزاد ابن في الزهري عن عن عائشة أن أم حبيبة كانت فسألت النبي صلى الله يسمع من عمرة ام شيخ عيينة في حديد حبيبة عروة عن عن عائشة قتادة كانت افتحار وزاد ابن ان صلى الصلاة الله عليه وسلم فأمرها أن أيام تدع أن قال أ ب و داود وهذا وهم من ابن ع ي ي ن ة ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري إ ل ا ما ذكر سهيل بن أ ب ي صالح وروى ق د ا ل ح م ي د ي هذا الحديث عن ابن ع ي ي ن ة لم يذكر فيه تدع الصلاه ة أيام ا ر ايام وروت ق م ر عمر بنت عن ع مسروغ زوج ئ ش ة ا ل ح اقرائها ة الصلاة أيام ثم الرحمن تفتل وقال عبد الرحمن بن وروى س ل م م أ ه أقرائها ا الصلاة أن تترك قدر ر ابو بشر جعفر بن أ ب ي و ح ش ي ة عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن أ م ح ب ي ب ة بنت جحش استحيضت فذكر مثله و ر و ا العلاء بن المسيب عن الحكم عن ابي جعفر ان س و د ة س ت ح ي ض ت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم اذا مضت ايامها اغتسلت وطلبت س ايام قرئها وكذلك رواه عمار المولى ن ابن هاشم وطلق حبيب عن ابن عباد وكذلك حبيب خسعمي علي رضي الله عنه وكذلك روا الشعبي عن عباد معفل رواه أمير امرأة س و قالت عن ع ئ ش ة رضي ا ل قال أبو داود وهو قول ه عنه وهو داود الحسن وسعيد بن المسيب أبو حدثنا احمد بن يونس وعبد الله بن محمد النفيدي قال حدثنا زغير هشام حدثنا بن ع ر و ة عن عروه ة عائشة خاطمة عن أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت ا حبيش أبي رسول ل ل صلى الله عليه وسلم قال إ ن ي ا م ر أ ة أ ص ط ح ا ب فلا ابصر افادع الصلاه قال انما ذلك عرق وليست في الحيض فاذا اقبلت الحيضه فدع الصلاه واذا ادبر فاغتلي عنك الدم ثم صلى حدثنا عبد الله بن مسلمه القعنبي عن مالك عن هشام باسناد زهير ومعناه سبن اسماعيل حدثنا ابو عقيل عن ب ه ي ة ه قال ت سمعت امراه تسال عائشه عن امراه فسد حيضها واهريق الدم ى فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امرها فلتنظر قدر ما كان الصحيض في كل شهر وحيضتها مستقيم فلتعتد بقدر ذلك من الايام ثم لتدع الصلاه فيهن او بقدرهن ثم لتغتسل ثم لتستثر بثوب ثم لتغتسل حدثنا ابن أبي ع قالا ي ل سلمة ومحمد بن م ص ر ي ل ا حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن ع ر و ة بن زبير وعمره عن ع ا ئ ش ة أ ن أ م ح ب ي ب ة بنت جحش ختمت تحت استحيضت وسلم الرحمن منين وسلم رسول رسول رسول سبعة فاستثت وسلم ليست عو الله صلى الله عليه وسلم تحت عبد الرحمن بن عو. سبعة رسول الله صلى الله عليه、وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه بالحيضة هذه عبد بن إن ولكن هذا ع قال ف غ ت س ي وصل ق ابو ل أ داود زاد ا ل أ و ز ا ع ي في هذا الحديث عن الزهري عن ع ر و ة و ع م ر ة عن ع ا ئ ش ة قال ا س ت ح ي ض ة أ م ح ب ي ب ة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف سبع سنين ف أ م ر ه ا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت فدعي وإذا أدبرت فاغتسلي وصل. قال أبو داود ولم يذكر هذا الحيضة الصلاة فاغتسلي قال داود الكلام أحد من أصحاب الزهري أقبلت أدبرت أبو أحد وصل ولم فدعي غيره من ر قال ابو ر والليس ويونس ا ن داود كدير ا ب ن إ س قال ن م ذ ك ر و ابو داود قال ابو داود وزاد بن عيينة فيه أيضا بن فيه أمرها الطلاة م حدثنا م بن عمر فيه شيء يقرب عن من عمر الأوزاع الزهري الذي زاد فيه شيء في ي د ح ح د ث محمد بن ابي م محمد حدثنا ن أ ب عدي عن محمد يعني ابن ع م ر قال حدثني ابن شهاب عن ع ر و ة بن الزبير عن خ ا ط م ة بنت أ ب ي حبيش أ ن ه ا كانت تصحاب قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم فإنه إذا ذلك كان الحيضة كان فامسكي الصلاة عن دم أسود يعرف إذا كان ذلك فإذا فتوضئي فإنما كان الآخر وصلي ر هو ع قال أبو د ابن و وقال د ا المثنى حدثنا به ابن ابي علي من كتابه هذا ثم حدثنا به بعد حفظا قال حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروه عن عائشه ان فاطمه كانت تصحاب فذكر معناه قال ابو داود وإذا رأت ولو ساعة وتصل. وقال إ ذ مقبول ان النساء لا تخفى عليهن الحيضه ان دمها اسود غليظ فاذا ذهب ذلك وصارت طفره رقيقه فانها مصطحابه ض فلتغتسل ا ولتصل ا وروى سمي وغيره عن سعيد بن المسيب تجلس أ ي ايام م حماد السلمة أقرائها رواه وكذلك بن عن ي بن عن سعيد سعيد ل س ي ب ق ا ل أبو داود و ر و ا يونس الحسن ا ا ل ح ئ ه ا ق ا ل إذا كان يومين فهو من حدثنا ي سيرين ه عنه ا ابن فقال النساء أعلموا وسئل بذلك ح زغير وغيره حرب بن حدثنا قالا عبد الملك بن ع م ر حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إ ب ر ا ه ي م بن محمد بن طلحه عن عمه عمران بن طلحه عن أ م ه ح ن ة بنت جحش قالت كنت أ ص ط ح ا ب حيضه ك ث ي ر ة شديده ة فأتيت رسول ل ل ا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استفيه و أ ك ب ر ه فوجدته في بيت أ خ ت ي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إ ن ي ا م ر أ ة أ ص ح ا ب حيضه ك ث ي ر ة ش د ي د ة فما ترى فيها قد منعتني ا ل ص ل ا ة والصوم ق ا ل أ ن ع ث لك ا ل ك ر س ف ف إ ن ه يذهب الدم قالت هو أ ك ث ر من ذلك قال ف ت خ ذ ي ثوبا فقالت هو أ ك ث ر من ذلك إ ن م ا أ س ج ثجا قال الله رسول صلى الله عليه وسلم س أ م ر ك ب أ م ر ي ن أ ي ه م ا فعلت أ ج ز ا عنك من ا ل آ خ ر و إ ن قويت عليهما ف أ ن ت أ ع ل ى قال لها إ ن م ا هذه ر ك ض ة من ركضات الشيطان ف ت ح ي ض ي سته ايام أ و س ب ع ة أ ي ا م في علم الله ثم اغتسلي حتى إ ذ ا ر أ ي ت أ ن ك قصهتي و س ت ن ق ا ت فصلي ثلاثا وعشرين ل ي ل ة أ و أ ر ب ع ا وعشرين ل ي ل ة و أ ي ا م ه ا و ص و م ف إ ن ذلك يجزيه وكذلك ف ف ع ل ي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن و إ ن قويت على أ ن ت ؤ خ ر الظهر و ت ع ج ل ا ل ع ص ر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر و ا ل ع ص ر وتؤخرين المغرب وتعجلين الاشياء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ف ف ع ل ي وتغتسلين مع ا ل ح ج ر ف ف ع ل ي وقومي ان قدرت على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أ ع ج ب ا ل أ م ر ي ن اليك قال ابو داود و ر و ه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال قالت قال حمى فقلت هذا اعجب الامرين الي لم يجعله من قول النبي صلى الله عليه و سلم جعله كلام حمى قال صدوقا المقدام ثقر ابو داود وعمر بن ثابت غافظي غجل سوء ولكنه كان صدوقا في الحديث وثابت غجل ولكنه رجل قال بن ابن وعمر سوء وذكره داود حدثنا ابن ابي عقيل ومحمد بن سلمه ا ل م ر ا د ي ق ا ل حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروه بن زبير وعمره بنت عبد الرحمن إن ليست ولكن هذه هذا ليست للحيظة تغتسلي وصل عرض قالت عائشه ة حجرة فكانت في في مركن تغتسل ت أ خ ا بانتجاح غينب حتى تعلو ح م رضي ة بثة عمرة الدم المال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عن حدثنا يونس عن ابن شهاب أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن عن أم حبيبة بهذا الحديث قالت عائشة أحمد عبد أم حبيبة بن عن يونس عن أخبرتني بنت عن ر الله عنها كانت تغتسل لكل صلاه ة حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن بن ا ل ل بن مو قال ابو داود رواه القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن عمره عن عائشه عن ام حبيبه بن ج ع ش وكذلك رواه معمر عن الزهري عن عمره عن عائشه وربما قال معمر عن عمرة عن أم حبيبة قال ابن عيينه عن الزهري عن عمره عن عائشه قال ابن عيينه في حديثه ولم يقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتفر ف أ م ر ه ا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن تغتسل كانت تغتسل بكل صلاه ة حدثنا ن بن عن عن ابن عن عن عن أن بن ا السري إسحاق الزهري عائشة الله الله فأمرها بالغصب صلاة وساق الحديث قال أبو داود ورواه ز عبدة حبيبة رسول صلى عليه وسلم لكل الوليد الطيارسي ولم أسمعه منه عن سليمان بن عن الزهري سحيظت عروة كثير في عهد دجح أسمعه أبو أبو أم منه و قالت عن الزينب بنت عائشة قال <تصفيق> بنت فقال لها النبي صلى الله صحيظ عليه جحش و س ل م ا غ ت س ل ي لكل صلاه وثاق قال أبو داود و الحديث ر عبدالصمد عن بن حليمان كثير قال توضئي لكل ل ابو قال أ داود وهذا وهم من عبد الصمد والقول فيه قول أ ب ي الوليد حدثنا عبد الله بن عمرو بن أ ب ي الحجاج أ ب و معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن يحيى بن ابي كثير عن أبي سلم قال أ خ ب ر ت ن ي زينب بنت أ ب ي سلمه ان ا م ر أ ة كانت ت ه ر ى ق د م ا كانت تحت عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ر ه ا أ ن ت خ ت ف ل عند كل ص ل ا ة وتصل و أ خ ب ر ن ي أ ن أ م بكر أ خ ب ر ت ه أ ن عائشه ة قال ا رسول ل ل إن صلى الله عليه وسلم قالت ر يريبها التهر عرق أو قال عروف ى ما إنما قال قال داود هي بعد أبو أو وفي حديث ابن عقيل الامران جميعا وقال ان قويت فاغتسلي لكل ص ل ا ة و إ ل ا فاجمعي كما قال القاسم في حديثه وقد روي القول عن سعيد بن جبير عن علي وابن القاسم سقالة سعيد حدثنا عبيد الله معاذ حدثني حدثنا عن عبد عن عائشة صحيظة على عهد جبير رضي الرحمن امرأة رسول علي أبي عبي صحيظة ي هذا الله عنهما الله الله معاذ ابن عباس ابن ابن عائشة على صلى الله عن عن شعبة عن عن عن ف أ م ر ت أ ن تعجل العصر و ت أ خ ر الظهر وتغتسل لهما غسلا و ت أ خ ر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا عبد, عبد العزيز بن يحيى حدثني محمد بن سلم عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن بن بن بن بن حدثني محمد محمد يحيا إسحاق الرحمن القاسم سلم تنين عن ع ا ئ ش ة أن س ه ل ابن تغسل عيينه ا ل عن ر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغسل على داود ورواه ابن عن عبد عن الرحمن بن القاسم عن ابيه ان امراه استحيضت ف س أ ل ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ م ر ه ا بمعناه ى ح د ث ن و و ا ب ن ب ق ي ة اخبرنا خالد عن سهيل يعني ابن ابي صالح عن الزهري عن عروه بن الزبير عن اسماء ان من الشيطان ت فاذا ا رأت فوق ل م بنت ت س ل للظهر ل و ا عميس غصلا وتغتسل واحدا قالت واحدة للفجر واحدة بين ذلك. قال ابو داود رواه ابراهيم عن ابن عباس وهو قول ابراهيم النفعي وعبد الله بن شداد حدثنا ابن ثابت عن عن جده عن النبي صلى الله المصطحابة الثلاثة عن عن عن أبي عليه وسلم في جده سدع صلى وسلم أيام ثم والوضوء عند كل قال ر ه ا ثم ت ت س وتطلي ابو ل كل خلق قال و و ض ء عند أ داود زاد عثمان وتطوم وتطلي حدثنا عن ث م ا بن أبي شيبة ح د ث ن ا و ك ي ع عن ابن ل أ ع م ش ابي ثابت عن عروه عن عائشه قالت جاءت ف ا ط م ة بنت أ ب ي حبيش إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم تذكر حدثنا وقال ثم ا غ توضا س ل ثم ت لكل ل ص ة وصلي ح د ث ن الى احمد سنان ا بن ق ايام ر ا ئ ح ة حدثنا أ ح م د بن سنان ا ل ق ط ا ن الواسطي حدثنا يزيد عن ق ي و ب أ ب ي العلاء عن ابن ح ب ر م ة عن ا م ر أ ه مسروق عن ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أ وأنكر حفظ أن ع م ش يكون بن حفظ غياث حديد حبيب م ر ف ورواه ع عن أعمش موقوف عن عائش وأوقفه موقوف أبو داود و أيضا أصباط قال ابن داود عن ا ل أ ع م ش مرفوعا اوله و أ ن ك ر أ ن يكون فيه الوضوء عند كل ص ل ا ة ودل على بعث حديث حبيب هذا أ ن ر و ا ي ة الزهري عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة قال فكانت تغسل لكل صلاة المصحاب وروا أبو اليقصان عن بن ثابت عن تغسل ثابت في حديد عديد أبي أبو عن علي رضي الله عنه الله عن وروا رضي عن عن عن وروايه ع م ا ل م ل ى ب داود ب ن ع وعاصم عن ا ل شعبي عن قميره عن عائشه توضا لكل صلاه ة و ذ ه بها الأحاديد ضعيفة إلا قال ر م و ى بن ه ا ش م و ح د ي ث ش ا ج بن عروة عن أ ب ي ه و ا ل م ع ر و ف عن ا ب عباس ن ل ث ن ا ا ل ق ب ي عن ماذك ع ن سفيان مولى أبي بكر ارسلا إ ل ى سعيد بن المسيب ي س أ ل ه كيف ت غ س ل المصطحابه ر إلى لكل ذهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استفرت فإن داود وروي عن ابن عمر و ا ن ا بن مالك تغتسل من ظهر الى ظهر وكذلك روى داود وعاصم عن الشعبي عن ا م ر أ ت ه عن ق م ي ر عن عائشه ة الا ان داود قال كل ل عند حديث يوم وفي عاكم ظ ر وهو قول س الا م ب عبد ن ان ل ل ل ه و ا ح س وعطى ابو قال داود قال مالك المسيب من انما من الوهمة اني لاظن ابن الى ظهر طهر الى طهر ولكن حديث ظهر ظهر ظهر ظهر هو دخل فقال الناس ل فيه ف بها ق ورواه ا من ظ ه إلى ظهر ر و مسور بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع قال فيه من ظ ه ر إ ل ى ظ ه ر ف ق ا ل ب ه ا الناس من ظهر إ ل ى ظهر حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد محمد المصطحابة حيطها عبد راشد بن بن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل وهو محمد بن راشد عن معقل عن علي غضي الله عنه الله إسماعيل الله قال إذا انقضى أبي معقل علي وهو غضي اغتسلت بيها وتخذت كل يوم زين صوفة بيها ثمن او ثمن حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد بن عثمان انه س أ ل القاسم ا بن محمد عن المصطحابه فقال تدع الصلاه ايام اقرائها ثم تغتسل فتصلي ثم تغتسل في الايام حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن ابي عدي عن محمد يعني ابن عمرو حدثني ابن شهاب قال أبو داود قال ابن وحدثنا به ابن أبي عن عروة عن ابن بنت أنها كانت زبير فاطمة فطحاب أبي حبيش قال ل ه ابو ا ل ن ي عليه صلى الله س ل م إذا كان داود م ل ح ي ض فإنه دم أ س و ر فإذا ف ذلك كان أ م س ك ي عن ا ل ص ل ا ة فإذا كان الآخر فتوضأي وصلت ء بن و داود قال ا ب المسنى وحدثنا به ابن أ ب ي علي حفظا فقال عن ع ر و ة عن عائشه ان فرق قال ابو داود وروي عن وشعبة عن الحكم عن أبي جعفر ابي الحكم قال العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم و ا و ق ر ه ش ع ب ة على ابي جعفر ت و ض أ لكل ص ل ا ة حدثنا زياد بن ايوب حدثنا هشيم اخبرنا ابو بشر عن اجرنا ن ام ح ب ي ب ة بنت جحش س ت ي ض ت امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنتظر ايام اقرائها ثم تغتسل وتغلي فان رأت شيئا من ذلك توضأت حدثنا رأت توضأت ذلك وصلت حدثنا عبد الملك بن شعيب حدثنا عبد الله بن وهو أ خ ب ر ن ا الليل عن ربيعه انه كان لا يرى على المصطحابه وضوءا عند كل صلاه إ ل ا ان يصيبها حدث غير الدم فتوضا قال عبد داود هذا قول مالك يعني ابو حدثنا داود ل قال م كنا ن ع بعد طهر قال حدثنا حدثنا مسدد ا م س إ ع ي أ خ ب ر ن ابو أ ي و عن عن عطية بن سيرين محمد أم بمسل ب أ قال أبو داود أ م الهذيل هي حفقه بنت سيرين كان ابنها اسمه هذيل واسم زوجها عبد الرحمن حدثنا إبراهيم بن خالد. حدثنا حبيبة الصحاب خالد داود بن بن منصور عن علي بن مسير عن الشيطان عن قال. كانت وكان إبراهيم قال زوجها يخشاه قال أبو مسير علي معل عجمة أم وقال يحيى بن معين معلى ثقه كان أ ح م د بن حنبل لا يروي عنه ل أ ن ه كان ينظر في الراي أ ي ح د ث ن أحمد أ بن ب سريج قيس يونس سهل مستة الراهي أخبرنا بن حدثنا عمر بن قيس عن عن عن حمنة بن حدثنا بن أخبرنا زهير حدثنا بن عن أبي يجامعها علي أبي الجهل جحش زوجها الله حدثنا عاقم أنها كانت مطحابة كان حدثنا حدثنا الأعلى سلم أحمد أم عبد بن بن بنت بن بن عبد عن عن عن حمنة عن عن عكف عن فقالت كانت المفساء كانت الله صلى الله مفاسها يوما وكنا وجوهنا الورث الكلة على رسول صلى عليه وسلم ليلة نطل على تعد أربعين أربعين يعني من عهد بعد أو حدثنا الحسن بن يحيى أ خ ب ر ن ا محمد بن حاتم يعني ا ل حبي حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال حدثتني ا ل أ ز د ي ة يعني م س ى قال حججت فدخلت على ارض ف قال يا ا أم لا ن سمرت ء يقضيني ثلاثا م ح فقال لا يقضيني كانت المرأة من نساء ا من ن ل ب صلى الله عليه وسلم تقعد ف ي ا ل ن أربعين ا في لا ي ل ل ة يقضيني أ م وسلم ر ه الله عليه ا النبي صلى ب ا ثلاثا نفاة قال ء محمد ع ابن فقالوا لا يقضيني ت ه أبو سلم حدث حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا س ل م ة يعني ابن الفضل أ خ ب ر ن ا محمد يعني ابن إ س ح ا ق عن سليمان بن سحيم عن أ م ي ة بنت ابي الصلب عن من غفار سماها عن امراه ل ل صلى الله ه و على حقيبة ل ل ل م يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ص بني أ ا ا ه ونزلت عن ح ق ب ة رحمه ف إ ذ ا ب ه ا دم مني. فكانت نفتها أول حيضة قال ت فاصرفي ت ق إلى ل فلما رأى رسول الله ن ا واستحيي ق ة رأى ل الله عليه وسلم ى ما بي و أ ى الدم قال ما لك لعلك ن س قلت نعم. قال نعم ف ف أ من ن ف س ثم خذي إ ن ا ء من ماء فطرحي فيه ملح ثم ارسلي ما أ ص ا ب ا ل ح ق ي ب ة من الدم ثم عودي لمركبه قال فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من قالت وكانت لا تطهر من حيضه إ ل ا جعلت في طهورها ملحا واوصت به ان يجعل في غزلها حين د ث ن عثمان بن ا ب أ شيبة أ خ ر ا ا س ل مات م إبراهيم ي صفية ن عن بن عن بنت شيبة مهاجر عائشة الله دخلت أسماء فتأخذ فتوضأ تغتل سدرها رأتها وماءها و ثم قالت ه حتى يبلغ م ثم ا ء أصول شعرها ف يا ض على ج س د ه ثم تأخذ ف رسول ص ت فتطخر قالت ه بها ا يا ر الله كيف أ ت ط ه ر بها قالت ع ا ئ ش ة فعرفت الذي يكني عنه رسول الله صلى قالت م مسدد بن مسرهد إبراهيم أبو عوان عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية ي ع نساء الانصار فاثنت ع ل م ه ن وقالت لهن معروفه ة المرأة وقالت دخلت م ن ن على ر س وقالت ل الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. إلا معناه أنه فذكر فرصة م م ك كان ة قال مسدد كان أبو ف ع و ا ن ه يقول ف ر ص ة كان أ ب و ا ل أ ح و ث يقول ق ر ص ة حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري أ خ ب ر ن ي أ ب ي عن شعبه عن إ ب ر ا ه ي م يعني ابن مهاجر عن خ ف ي ة بنت شيخه ب ا قال سبحان الله بها واستقري وذات الغسل الجنابة وسألته بثوب عن من تطخري ف قال ت أ خ ذ ي ن ماءك فتطهرين أ ح س ن الطهور و أ ب ل غ ه ثم تخبين على ر أ س ك الماء ثم ت ز ل ت ي ن ه حتى يبلغ شؤون ر أ س ك ثم تفيضين عليك الماء قال وقالت ع ا ئ ش ة نعم النساء نساء ا ل أ ن ص ا ر لم يكن يمنعهن الحياء أ ن ي س أ ل ن عن الدين وان يتفقهن ا الله بن محمد بن أخبرنا أبو وحدثنا عبد أ بعث ر ن ا ب بن عبي ب د واحد ة عروة عائشة المعنى هشام قالت عن عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و س ي د ب ن حضير واناسا معه في طلب ق ل ا د ة أ ض ل ت ه ا ع ا ئ ش ة وحضرت ا ل ص ل ا ة فصلوا بغير وضوء بعثوا النبي صلى الله فذكروا التيموم صلى عليه وسلم ذلك له فأنزلت آية、التيمم. فزاد ابن نفيل فقال لها ا ص ي د ا بن حضير يرحمك الله ما نزل بك امر تكرهينه الا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجه ابن اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبدالله ابن عمار ابن وهب عبيد عدبس بالصعب يونس عن عن عن انه كان يحدث انهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه ياسر يحدث مع حدث صلى وسلم لصلاة الفجر فضربوا ب أ ك ف ه م الصعيد ة ثم مسحوا وجوههم م س ح ة و ا ح د ة ثم عادوا فضربوا ب أ ك ف ه م الصعيد م ر ة أ خ ر ى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآبار كلها إلى من أيديهم بطون حدثنا سليمان بن د ا و د المهري وعبد الملك بن شعيب عن ابن وهب نحو هذا الحديث قال قام المسلمون فضربوا ب أ ك ف ه م التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا فذكر نحوه ولم يذكر المناكب و ا ل ا ب ا ب قال ابن ل ي ل الى ما فوق المرفقين حدثنا محمد بن أ ح م د بن أ ب ي خلف ومحمد بن يحيى النيتابوري ب آ خ ر ي ن قالوا حدثنا يعقوب أ خ ر ن ا أ ب ي عن صالح عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس ب أ و ل ا ه الجيش ومعه ع ا ئ ش ة فانقطع عقد لها من جزع غفار ف ح ب ث الناس في غ ا ء عقدها ذلك حتى أ ض ا ء الفجر وليس مع الناس ماء ف ت غ ي ض عليها أ ب و بكر و قال ح ب س الناس وليس معهم م ا ف أ ن ز ل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصه ة ط ر ب ا ل ص ع ي ت ط ي ب فقام المسلمون مع ر س و ل ا ل ل ه ص ل الله ى ع ل ي ه وسلم فضربوا ب أ ي د ي ه م إلى ا ل أ ر ض ثم رفعوا أيديهم ولم رفعوا ي قال ض و من ا ت ر ابن شيئا وأيديهم فمسحوا بها وجوههم م إلى ل ا ك ب بطون ومن أ ي د ي ه م إلى ا ل آ ب ا زاداد يحيا في حديث قال ابن شهاب حديث ولا النال قال, قال فيه عن ابن عباس وذكر ضربتين كما ذكر ي و م معمر ورواه الزهري ضربتين قال مالك عن الزهري عن عن عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار بن أبيه الله الله وكذلك قال أ ب و أ و ي س عن ز ه ر ي و ش ك ف ه ابن ع ي ي ن ة قال م ر ة عن عبيد الله عن أ ب ي ه او عن عبيد الله عن ابن عباس ومره ة قال عن أ ب ي ومرة قال عن ا ب ن عباس اقرب ابن عينة فيه ولم ف ي سماعه من ا ز ه ر ي و ل يذكر احد منهم في هذا الحديث الضربتين الا من سميت حدثنا محمد بن سليمان الانباري حدثنا ابو م ع ا و ي ة الضرير عن الاعمش عن شقيق قال كنت جالسا بين عبد الله وابي موسى فقال ابو موسى يا ابا عبد الرحمن ارأيت لو ان رجلا اجنب لو فلم يجد الماء عبد موسى اما كان يتيمم يجد شفرا كان فقال لا و إ ن لم يجد الماء شهرا فقال أ ب و موسى فكيف تصنعون بهذه ا ل آ ي ة التي في س و ر ة الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا ل أ و ش ك و ا إ ذ ا ورد عليهم الماء أ ن يتيمموا بالصعيد فقال كرفتم قال فقال وإنما هذا لهذا له له أبو موسى وإنما كرفتم هذا لهذا قال نعم فقال له أ ب و موسى أ ل م تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ح ا ج كبيرة ف أ ج ن ب ت فلم أ ج د الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ ا ل د ا ب ة ثم أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إ ن م ا كان يكفيك أ ن تصنع هكذا فضرب بيده على ا ل أ ر ض فنفضها ثم ضرب بشماله على يمينه و بيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه فقال له عبد الله أ ف ل م تر عمر لم يقنع بقول عمار حدثنا محمد بن كثير العبدي حدثنا سفيان عن س ل م ة بن كهيل عن أ ب ي مالك عن عبد الرحمن بن أ ب د ر قال كنت عند عمر فجاءه رجل فقال إ ن ا نكون بالمكان الشهر والشهرين فقال عمر أ م ا أ ن ا فلم أ ك ن أ ص ل ي حتى أ ج د الماء قال فقال عمار ي اما أ ي ر ل م م أما ؤ ن ن ي تذكر إ ذ كنت أ ن ا و أ ن ت في ا ل إ ب ل ف أ ص ا ب ت ن ا ج ن ا ب فأما أنا فتمعكت ف أ ت ي ن ا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إ ن م ا كان يكفيك أ ن تقول هكذا وضرب بيديه إ ل ى ا ل أ ر ض ثم نفخهما ثم ن س ح بهما وجهه ويديه إ ل ى نص ف الذراع فقال عمر يا عمار اتق ل ه فقال يا أ م ي ر المؤمنين إ ن شئت والله لم أ ذ ك ر ه أ ب د ا فقال عمر كلا والله لنولينك من ذلك ما توليت حدثنا محمد بن حدثنا ح حدثنا قال ياعمار انما كان يكفيك هكذا ثم ضرب بيديه ا ل أ ر ض ثم ضرب إ ح د ا ه م ا على ا ل أ خ ر ى ثم مسح وجهه والذراعين إ ل ى نصف الساعدين ولم يبلغ ا ل م ر ف ق ي ن ض ر ب ة واحده ة قال أبو داود ا أبو و و ر وكيع كهيل عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عبد ابن الرحمن سلمة أبدا ورواه جرير عن ا ل أ ع م ش عن س ل م ة ا بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أ ب ا يعني عن أ ب ي ح د ث ن ا محمد محمد حدثنا بن بشار حدثنا محمد يعني ابن ج عن ف ر ر أ خ ب ابيه ش ع ة سلمة عن عن عن عبد عن ابن عبد الرحمن ابن ذر أبدا ب أ عن, أبيه عن عمر بهذه القصة فقال إنما كان يكفيك وضرب النبي عمر وسلم ومنفخ وضرب بهذه الله عليه وسلم بيده القصة فقال الأرض ثم نفخ فيها صلى إلى يكفيك ومسك ا فتح بها وجهه وكفيه شك سلمه وقال لا ادري فيه الى المرفقين يعني او الى الكفين حدثنا علي بن سهل الرمدي حدثنا حجاج يعني اعور حدثني ش ع ب ة ب إ س ن ا د ه بهذا الحديث قال ثم ن ف خ فيها ومسح بها وجهه وكفيه إ ل ى المرققين أ و إ ل ى ا ل ز ر ا ع ي ن قال ش ع ب ة ك الكفين ن س م ة يقول ل ا والوجه و ا ل ز ر ا ع ي ن فقال له منصور ذات يوم انظر ما تقول إنه الزراعين غيره لا يذكر حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبه قال حدثني الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن ابزى عن ابيه عن عمار في هذا الحديث قال فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تضرب بيديك إ ل ى الارض فتمسح بهما وجهك وكفيك وساق الحديث قال أبو داود قال سمعت عمارا يخطب بمثله إ ل ا أ ن ه قال لم ينفق وذكر حسين بن محمد عن شعبه عن الحكم في مثل هذا قال ضرب بكفيه إ ل ى ا ل أ ر ض و ن ف ق حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن ق ت ا د ة عن ع ز ر ة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أ ب د ا عن أ ب ي ه عن عمار بن ياسر قال س أ ل ت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم ف أ م ر ن ي ض ر ب ة و ا ح د ة للوجه والكفين حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا أ ب ا ن قال سئل ى ق ت ا د ة عن التيمم في السفر حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليل اخبرنا أ ب ي عن جدي عن جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أ ن ه سمعه يقول أ ق ب ل ت أ ن ا وعبد الله بن يسار مولى م ي م و ن ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم على أ ب ي الجهيم بن الحارث بن الصمه الأنصار فقال ا ل أبو ج م أقبل رسول الانصاري ل صلى ه ل ل عليه وسلم ه ح و رسول بئر رجل يرد جملي فسلم فلم فلقيه عليه الله ل ى ل ل عليه وسلم عليه السلام على ه ا حتى أتى ج د فمسحت وجهه و د رد ي عليه ه ثم السلام. حدثنا أ ح م د بن إ ب ر ا ه ي م الموصلي أ ب و علي أ خ ب ر ن ا محمد بن ثابت العبدي أ خ ب ر ن ا نافع قال انطلقت مع ابن عمر في ح ا ج ة إ ل ى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته كان من حديثه يومئذ أ ن قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكه ة وقد خرج من غائط أو بو خرج من فسلم غائط ل ع ي ل من يرد عليه الرجل كاد حتى إذا أ ي ت و السكه ة ضرب ب ي ي د على الحارة ومسح بهما وجهه ثم ضرب ض ر ب ة أ خ ر ى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام وقال إ ن ه لم يمنعني أ ن أ ر د عليك السلام إ ل ا أ ن ي لم أ ك ن على طفل قط ا ل أبو داود سمعت أ ح م د بن حنبل يقول وروى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم قال ابن د ا س ة قال أ ب و داود لم يتابع محمد بن ثابت في هذه ا ل ق ص ة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم ورووه فعل ابن عمر ابن حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا عبد الله بن يحيى البرلسي حدثنا حيوه بن شريح عن ابن الهاد أ ن نافعا حدثه عن ابن عمر قال الله الله الله الله ح الحائط ا ئ ط ووضع على يده ثم ثم م س حدثنا وجهه و ي ي ه م وسلم السلام رد رسول رجل د الله صلى الله عليه وسلم على ح ث عمرو بن ا خالد ا ل و ا س ط ي ع ن خ اخبرنا ل الحزاء عن أبي قلابة د حدثنا مسدد خالد يعني ابن عبد الله عن, خالد عن أبي أ خالد يعني الواسطي ب عبد ن ا ل ل ه ا عن خالد الحذاء عن أ ب ي ق ل ا ب عن عمر بن بجدان ع ن أ ب ي ذر قال اجتمعت ه ن ي م ة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أ ب ا ذر ا ب د أ فيها فبدوت إ ل ى الربه فكانت تصيبني الجنابه ف أ م ك ث الخمس ة و ا ل س ت ة ف أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أ ب و ذر فسكت فقال سكتتك أ م ك أبا ذر ل أ م ك الويل فدعا لي ب ج ا ر ي ة سوداء فجاءت ب ع ش فيه ماء فسفرتني بثوب و ا س ت فقال بغاحلة فكأني أ ي عني ت ج ب ل الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إ ل ى عشر سنين ف إ ذ ا وجدت الماء ف أ م د ه جلدك ف إ ن ذلك خير وقال مسدد غ ن ي م ة من ا ل ص د ق ة قال أ ب و ج و داود وحديث ح د ث عمر أكم ن س إسماعيل بن أخبرنا م ا ح عن عيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني أبي قلابة رجل عام قال دخلت في الإسلام فأهمني ديني الإسلام فأتيت في فأهمني ف أبابا قال أبو اجتويت ذر إني ل م د ي لي ن ة فأمر رسول ا ل ل صلى الله عليه وسلم ه و ب ذ د و ب غ ن م ف ق اشك ل لي ا ر ب ألبانها من حمد أ قال و ش في اوقالها هذا قول حماد فقال أ ب و ذر فكنت أ ع ز ب عن الماء و معي اهلي فتصيبني الجنابه ف أ ص ل ي بغير طهور فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم بنص النهار وهو في رهق من أ ص ح ا ب ه وهو في ظل المسجد فقال أ ب و ذر فقلت نعم هلكت يا رسول الله قال وما أ ه ل ك قلت إ ن ي كنت أ ع ز ب عن الماء ومعي أ ه ل ي فتصيبني ا ل ج ن ا ب ة ف أ ص ل ي بغير طهور فأمر فجاءت وسلم بماء ما بملء رسول لي الله صلى الله عليه وسلم بماء جالية يتخضخض سوداء بعس ما هو به بعس فتسترت إلى بعيري فغسلت ف جئت بعيري إلى ثم قال رسول ابو ل ل صلى الله عليه وسلم ه يا أ ا الصعيد ذر إن الصعيد الطيب ط ه ر وإن لم ت ج داود ل إلى م ا فإذا ء عشر سنين ج ت الماء جلده قال أبو داود جلدة فأمسته أبو رواه حماد بن زيد عن أ ي و ب لم يذكر ابوالها قال أ ب و داود هذا ليس بصحيح وليس في أبوالها إلا من حديث فرد به إلا ليس وليس بصحيح في لنحديث فرد آث أفضل البصر. حدثنا ابن المثنى أ خ ب ر ن ا وهب بن جرير أخبرنا أبي قال سمعت يحيى بن أ ي و ب يحدث عن يزيد بن أ ب ي حبيب عن عمران بن أ ب ي أ ن س عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن عمرو بن العاص قال احتملت في ليلة باردة في غضوة ذات السلاث إن اغتثلت أن بأصحاب فذكروا الله فأشفقت فسيممت ثم وسلم ليلة أهلك صليت ذلك للنبي صلى الله عليه في في غزوة صب أن إن فقال يا عمرو صليت باصحابك و أ ن ت ج ن و ب ف أ خ ب ر ت ه بالذي منعني من الاقتتال وقلت إ ن ي سمعت الله يقول ولا تقتلوا أ ن ف س ك م إ ن الله كان بكم رحيما فضحك الرحمن رسول جبير مصري خارجة وسلم ولم أبو داود مولى وليس الله صلى الله عليه يقبل قال شيئا حذافة وليس هو ابن هو عبد بن بن جبيع بن نفير حدثنا محمد بن س ل م ة المرادي أ خ ب ر ن ا ابن وهب عن ابن ل ه ي ع ة و ع م ر بن الحارث عن يزيد بن أ ب ي حبيب عن عمران بن أ ب ي أ ن س عن عبد الرحمن بن جبير عن أ ب ي قيس مولى ع م ر بن العاص أ ن ع م ر بن العاص كان على س ر ي ة وذكر الحديث نحوه قال فغسل مغادنه و ت و ض أ وضوءه ل ل ص ل ا ة ثم صلى بهم فذكر نحوه ولم, ولم يذكر, يذكر التيمم قال ابو داود وروى هذه ا ل ق ص ة عن الاوزاعي عن حسان ا بن ع ط ي ة قال فيه فتيمم حدثنا موسى بن عبد الرحمن ا ل ا ن ط ا ك ي حدثنا محمد بن سلمه عن الزبير بن قريب عن عطاء وعن جابر قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في ر أ س ه ثم احتلمه ف س أ ل اصحابه فقال هل تجدون لي ر خ ص ة في التيمم فقالوا ما نجد لك وانت الماء تقبر على فلما ا غ ت س ف فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك فقال قتلوه قتلكم الله الا س أ ل و ا اذا لم يعلموا فانما شفاء الهي السؤال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعطر او يعطر ش ك م و س على جرحه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده من الانطافي حدثنا محمد بن شعيب اخبرني الاوزاعي انه بلغه عن عطاء بن ابي رباح انه سمع عبد الله بن عباس ق ا ل أ ص ا ب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم ف أ م ر بالاغتسال فاغتسل فمات فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله أ ل م يكن شفاء ا ل ع ي السؤال خرج رجلان في سفر فحضرت ا ل ص ل ا ة وليس معهما م ا فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت ف أ ع ا د أ ح د ه م ا ل ص ل ا ة والوضوء ولم يعد ا ل آ خ ر ثم أ ت ي ا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أ ص ب ت ا ل س ن ة و أ ج ز أ ت ك صلاته وقال للذي ت و ض أ و أ ع ا د لك ا ل أ ج ر مرتين قال أبو داود أبو وغير ابن نافع يرويه عن الليل عن عميره ة بن ابي ن ا ج ي ة عن بكر بن س و ا د ة عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو داود وذكر بمحفوظ القدري مرسل ابي سعيد في هذا الحديث ليس وهو مرسل حدثنا عبدالله ابن ابن بكر ابن سعيد في ليس لهيعة عن عن عبدالله مسلمة حدثنا مولى إسماعيل بن عبيد عن بن يسار أن رجلين من اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم بمعنى حدثنا أ ب و ث و ب ة الربيع بن نافع أ خ ب ر ن ا م ع ا و ي ة عن يحيى أ خ ب ر ن ا أ ب و س ل م ة بن عبد الرحمن أ ن أ ب ا ه ر ي ر ة أ خ ب ر ه أ ن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب يوم ا ل ج م ع ة اذ دخل رجل فقال عمر أ ت ح ت ب س و ن عن ا ل ص ل ا ة فقال الرجل ما هو إ ل ا أ ن سمعت النداء ف ت و ض أ ت فقال عمر والوضوء أ ي ض ا أ و ل م ت س م ع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ذ ا أ ت ى أ ح د ك م ا ل ج م ع ة ف ل ي غ ت ف ل حدثنا عبد الله بن م س ل م ة بن قعند عن مالك عن ق ف و ا ن بن سليم عن عطاء بن يسار عن أ ب ي سعيد الخدري أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم ا ل ج م ع ة واجب على كل محتل حدثنا يزيد بن خالد الرملي أ خ ب ر ن ا المفضل يعني ابن فضاله عن عياش بن عباس عن بكير عن نافع عن ابن عمر عن ح ف ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل محتلم رواح إلى الجمعة وعلى كل محتلم انضاح الى الجمعة الغسل قال ابو داود اذا اغتسل الرجل بعد طلوع بعد غسل الفجر الجمعة اجزأه اجنب من وان حدثنا يزيد يزيد خالد عبد بن بن بن بن الله محمد و ه الهمداني ب الرملي د عبد حدثنا ث ن بن الحراني ا العزيز قال يحيى ح م بن سلمه حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد وهذا حديث محمد بن سلمه عن محمد بن اسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عبد بن أبي بن عن قال أبو داود قال يزيد ع ب د العزيز في حديثهما عن أ ب ي سلمه بن عبد الرحمن و أ ب ي امامه بن سهله عن ابي سعيد الخدري وابي هريره قالا ثم ثم ما إمامه صلى أنصف الله له ثم أنصف إذا خرج إمامه حتى إذا كتب كانت من خرج يفرغ وبين جمعته التي قال ل ا و ي هريرة ق و أبو و ل ز ي ا د ة ث ل ا ث ة أ ي ا م ويقول إ ن ا ل ح س ن ة بعشر أ م ث ا ل ه قال أ ب و داود وحديث محمد بن سلم أ ت م ولم يذكر حماد كلام أ ب ي هريره ة حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أ ن سعيد بن أ ب ي هلال وبكير بن عبد الله بن ا ل أ ش ج حدثاه عن أ ب ي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن عبد الرحمن بن أ ب ي سعيد ا ل خ د ر ي عن ابيه لم ل يذكر ر عبد ا حدثنا م من المرأة ن وقال ولو قيب الطيب في ح محمد بن حاتم الجرجرائي حبي حدثنا ابن المبارك عن ا ل أ و ز ا ع ي حدثني حسان بن ع ط ي ة حدثني أ ب و ا ل أ ش ع ش ق صنعاني حدثني أ و س بن أ و س الثقفي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة ثم بكر وابتكر ومشى ولم غسل واغتسل يركب وابتكر ودن بكر من الامام فاستمع ولم يلغ و كان له بكل خ ط و ة عمر س ن ة اجر ف ي ا م ه ا وقيامها حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أ ب ي هلال عن ع ب ا د ة بن مسيد عن أ و س ن الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من غسل ر أ س ه يوم ا ل ج م ع ة واغتسل ثم ساق نحوه حدثنا ابن أبي ومحمد بن المسليان حدثنا ابن قال ابن أبي ابن وهب أبي أخبرني عقيل عقيل يعني قالا سلم ومحمد أسامة زيد وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اغتسل يوم الجمعه ومس من طيب امراته ان كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخطى رقاب الناس ولم يلغوا عند الموعظه كانت كفاره لما بينهما ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ذكره حدثنا زكريا حدثنا مصعب بن ش ي ب ة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير عن ع ا ئ ش ة أ ن ه ا حدثته أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أ ر ب ع من ا ل ج ن ا ب ة ويوم ا ل ج م ع ة ومن ا ل ح ج ا م ة ومن غسل الميت حدثنا محمود بن خالد الدمشقي أ خ ب ر ن ا مروان حدثنا علي بن حوشب قال س أ ل ت مكفولا عن هذا القول غسل واغتسل ل ف ق ا قال غسل ر أ س ه وغسل ج س د ه حدثنا محمد بن الوليد الدمشقي حدثنا ابو مسر عن ت ع ي د بن عبد العزيز في غسل وغسل قال قال ت ع ي د غسل ر أ س ه وغسل جسدا ه ح د ث ن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عن عن عليه الجمعة بن ابي ابي الله مالك صالح السمان عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل مسلمة رسول صلى وسلم غسل هريرة تمين من الجناب يوم ثم راح حدثنا م قرب مسدد حدثنا ة حماد بن زيد عن يحيى بن أقرا و م راح ا ل سعيد ا ة ا ل عن عمرو ح عن س عمر ب فاذا عن عمر حدثنا عن يحيى ابن س عمر عن عمر عن عائشه قال كان الناس مهانا انفسهم فيروحون إ ل ى ا ل ج م ع ة بهيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم حدثنا عبد الله بن م س ل م ة حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمر بن أ ب ي عمر عن عكرمه ة أن أناسا أ من ل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أ ت ر ى ا ل غ س ل يوم ا ل ج م ع ة واجبا قال لا ولكنه أ ط ه ر وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب و س أ خ ب ر ك م كيف بدء ا ل غ س ل كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إ ن م ا هو عريش سارت منهم رياح بعضا منهم بعضهم آذى بذلك بعضهم بعض فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال أ ي ه ا الناس إ ذ ا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أ ح د ك م أ ف ض ل ما يجد من ج ه ن ه وطيبه قال ابن العباد جاء الله بالخير ولبثوا غير صوف وكفوا العمل ووسع وذهب بعض الذي كان من حدثنا العمل ووسع بعضهم بعضا مسجدهم ثم غير الذي يؤذي صوف وكفوا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ الحسن الله الله ا ثمرة عن عن عليه من رسول صلى وسلم ل يوم جده م ونعمة ومن ع ة فبها فهو أفضل اغتسل ح ث كثير حدثنا ن بن أخبرنا سفيان حدثنا عن خليفة بن حسين ا العبدي الأغر محمد د خليفة عن ج قيس بن عاصم قال أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم أ ر ي د ا ل إ س ل ا م ف أ م ر ن ي أ ن ا غ ت س ل بماء وسد حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا ابن جريج قال أ خ ب ر ت عن حسين بن كليب عن أ ب ي ه عن جده أ ن ه جاء إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلم ق اسلمت ل له النبي صلى الله عليه و فقال ق له وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلقي لآخر معه إلقي عنك قالت ك ف ر و خ ت حدثنا أحمد بن إبراهيم. حدثنا حدثني حدثتني ح عبد الصمد بن عبد الوارث بن بن إبراهيم ا أبي حدثتني أم ل سالت ن يعني أبي جدة بكر ع عن معاذة ي ا ق ل سألت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم قالت تغسله ف إ ن لم يذهب أ ث ر ه فلتغيره بشيء من صفره ة قالت ولقد ا رسول ل ل كنت عند أحيض صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا اغسل لي ثوبا حدثنا محمد بن كثير العبدي اخبرنا ابراهيم بن نافع قال سمعت الحسن يعني ابن مسلم يذكر عنه جاهد قال قالت ع ا ئ ش ة ما كان ا ل ا ح د ا ن الا ثوب واحد تحيض فيه فان اصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قطعته بريقها حدثنا بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن حدثنا يحيا حدثتني عبد دخلت بن يعني ابن حدثنا بن ابراهيم يعقوب مهلي جنجتي قالت بكار فدخلت على أ م س ل م ة ف س أ ل ت ه ا ا م ر أ ه من قريش عن ا ل ص ل ا ة في ثوب الحار فقالت أ م س ل م ة قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث إ ح د ا ن ا ايام حيضها ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه ف إ ن أ ص ا ب ه دم غسلناه وصلينا فيه و إ ن لم يكن أ ص ا ب ه شيء تركناه ولم يمنعنا ذلك من أ ن نصلي فيه وأما المنتج فكانت ك إحدانا ت ولكنها ن ممتشطة ت فإذا س ت تنقب لم ل ذ و ل ك تحفن على ر أ س ه ا ثلاث حفنات ف إ ذ ا ر أ ت البلل في أ ص و ل الشعر ذ ل ك ت ه ثم أ ف ا ض ت على سائر جسدها حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا بن محمد محمد إسحا عبد بن النفيلي بن عن بن عن أثماء بنت المنذر عن بنت الله قاطمة أثماء قالت سمعتم بكر سلمة ألي تسأل رسول الله رأة صلى الله عليه وسلم ا ل ل ه عليه وسلم كيف تصنع إ ح ز ا ن ا بثوبها إ ذ ا ر أ ت ا ل ط ف ل تصلي فيه قال تنظر ف إ ن ر أ ت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ا ما لم تره ولتصلي ا فيه رايت إ ح د ا ن ا إ ذ ا أ ص ا ب ثوبها الدم من الحيضه كيف تصنع قال إ ذ ا أ ص ا ب إ ح د ى ك ن الدم من الحيض فلتخصه ثم لتنضح بالماء ثم لتصل حدثنا مسدد حدثنا حماد و حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس و حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حمال حكيه انضحيه حدثنا مسدد حدثنا يحيى مسدد سعيد حدثني الحداد حدثني ثم ثم يعني ابن سعيد القطان عن المعنى يعني ابن القطان هشام بهذا قال اقرصيه بالماء سلمة سفيان سمعت ثابت أمك بنت تقول سالت س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب قال ح ق ي ه بضلع واغتليه بماء وسبع حدثنا ن ل ف ي حدثنا سفيان عن ابن أ ب ي نجيح عن عطاء عن عائشه تحيض تصيبها فيه الجنادة ثم ترى قال ط ر بريخه ة من دم فتقطعه بريخه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن ا ب ن لهيعه عن يزيد بن ابي حبيب عن عيسى بن طلحه عن ابي هريره ان خوله بنت يسار اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انه ليس لي الا ثوب واحد وانا احيض فيه كيف اصنع قال إذا عن يزيد بن أ ب ي حبيب عن س و ي د بن قيس عن م ع ا و ي ة بن حديج عن م ع ا و ي ة بن أ ب ي سفيان أ ن ه س أ ل أ خ ت ه أ م حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه نعم عبيد عن ع ا ئ ش ة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا أ و في لحوفنا قال, عن عن قال حماد وسمعت سعيد بن أ ب ي صدقه قال س أ ل ت محمدا عنه فلم يحدثني وقال سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعته و ل ادري أ أ س م ع ت ه من ثبت أ و لا ف س أ ل و ا عنه حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان, حدثنا سفيان عن أ ب ي إ س ح ا ق الشيباني سمعه من عبد الله بن شداد ي ح د ث عن م ي م و ن ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه م ر ط وعلى بعض أ ز و ا ج ه منه وهي حائض وهو يصلي وهو على حدثنا حدثنا عثمان بن أبي شيبة و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل و أ ن ا إ ل ى جنبه و أ ن ا حائط وعلي مرق لي وعليه بعض حدثنا حق ابن عمر عن ش ع ب ة عن الحكم عن إ ب ر ا ه ي م عن همام بن الحارث أ ن ه كان عند ع ا ئ ش ة رضي الله عنها فاحتلم ف أ ب ص ر ت ه ج ا ر ي ة ل ع ا ئ ش ة وهو يغسل أ ث ر الجنابه ة من ث و ب أو يغفل ثوبه فأخبرت عائشة فقالت لقد رأيتني وأنا أفركه ثوبه يغفل فقالت لقد عائشة من ثوبه رسول ل ل ا صلى الله عليه وسلم قال الأعمى داود رواه الأعمش كما أبو رواه ا ل حدثنا ك م ح موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد بن سلمه عن حماد بن أ ب ي سليمان عن إ ب ر ا ه ي م عن ا ل أ س و د عن ع ا ئ ش ة قالت كنت أ ف ر ك المنى من ثوب رسول الله ص ل ى الله عليه وسلم فيصلي فيه قال أبو وأبو داود وفقه مغيرة وأبو معشر ووافر مغيرة معشر حدثنا عمرو ب بن د الله ح حدثنا م د النفيلي ي ز ح محمد د ث ن ا بن عبيد بن حساب البصري ي حدثنا س ل ميمون ع ن ابن ي ا أخضر ل ع ن ى ا ا قالا ل سليلي إ خ ب ر في حديث ح د ث ا عمر بن م م ي و نكران بن سمعت سليمان بن يسار يقول سمعت ع ا ئ ش ة تقول إ ن ه ا كانت تغفل المني ة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ثم أ ر ى فيه بقعه ة بقعة أو عبد حدثنا ا ل ل بن مسلمة او ل مالك الله الله ق ع عن عن عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة ع ن ابن بن بن بن ب ي م شهاد س د عن أم قيس ب ن تمحطن أنها أتت بابن أتت لم يأكل لها ا صغير ط ع ا م إ ل ى الله عليه وسلم فأجلسه و ل الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على حجره في ثوبت ف د ع ى في ف ماء ن ض حدثنا ه ولم يغفل ح مسدد بن م س ر ه د والربيع بن ا ف ع أ ب و ت و ب ة المعنى قال حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ث عن سماك عن خ ا ب و س عن ل ب ا ب ة بنت الحارث قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت إ ل ب ث ثوبا واعطني إ ز ا ر ة حتى أ غ س ل ه قال إ ن م ا يغسل من بول ا ل أ ن ث ى وينضح من بول الذكر حدثنا مجاهد بن موسى وعباس بن عبد العظيم العنبري المعنى قالا ح د ث ن ا عبد الرحمن بن مهدي حدثني يحيى بن الوليد حدثني محل بن خليفه حدثني أ ب و السمش قال كنت أ خ د م النبي صلى الله عليه وسلم فكان إ ذ ا أ ر ا د أ ن يغتسل قال وليني قفاك ف أ و ل ي ه قفاك ف أ س ت ر ه به ف أ ت ي بحسن أ و حسين رضي الله عنهما فبال على صدره فجئت أ غ س ل ه فقال يغسل من بول ا ل ج ا ر ي ة ويرش من بول الغلام قال عباس حدثنا يحيى بن أبو أبو الوليد قال أبو داود وهو ز عن ر ر ا قال ا ء ه و بن تنيم عن ابن ل قال ل ح س ن ا أ و سواء ا كلها ل ح د ابي مسدد حدثنا يحيى عن ا ن أ ب ع ر و ب ة عن خ س ا د ة عن أ ب ي حرب بن أ ب ي ا ل أ س و د عن ابي عن علي رضي الله عنه قال يغسل من بول ا ل ج ا ر ي ة وينضح من بول الغلام ما لم ن ط ع م حدثنا ابن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أ ب ي عن حساد عن أ ب ي حرب بن أ ب ي ا ل أ س و د عن علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر م ع ن ا ولم يذكر ما لم يطعم وقال ق س ا د ة هذا ما لم يطعما الطعام ف إ ذ ا طعما غسلا جميعا حدثنا عبد الله بن عمرو بن أ ب ي الحجاج أ ب و معمر حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن أنه أ ه امه أنها أفصرت أ ة سلمة س الماء على بول الغلامة ما لم ل ما يطعم فإذا طعم تصب ت فإذا غ وكانت بول وابن وهذا الجاج حدثنا أحمد بن عمر بن السرح وابن عبدس في آخرين تغفر عمر السرح عبدس السرح أحمد أحمد في هذا عن عن الله الله قال, قال اللهم ن عبدة ا ا ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا فقال اللهم ارحمني ومحمدا فقال اللهم ارحمني س ا ل ومحمدا فقال ل عليه وسلم ه وقال إ ن م ا بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين طبوا عليه سجلا من ماء أ و قال ذنوبا من ماء حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حازم عبد عبد بن يعني ابن حازم قال سمعت عبد الملك يعني ابن عمير عن بن بن النبي يعني النبي إسماعيل قال الملك الله قال أعرافي الله القصة قال وقال موسى سمعت عمير معفل مقر مع وسلم وسلم صلى صلى صلى بهذه عليه عليه جرير فيه الله خجوا ما بال عليه من التراب من عليه ل ف أ قال و و ه ع ى م ك ابو ن ه ما قال أ داود وهو مرسل بن معسل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أ ح م د بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أ خ ب ر ن ي يونس عن ابن شهاب حدثني ح م ز ة بن عبد الله بن عمر قال قال ابن عمر كنت أبيت في المسجد في عهد الله صلى الله شابا عزبا وكانت رسول صلى عليه وسلم أبيت كنت وكنت عمر عهد فتى في في ك ل ا ب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك حدثنا محمد حزم محمد عبد بن عن عن بن بن بن عن بن عن بن الرحمن بن、عور. انها سألت أم سلمة النبي صلى الله مالك عمارة ابراهيم ام لابراهيم ام النبي الله عمر عبد مسلم ولد سألت سلمة صلى عليه وسلم فقالت إن امرأة اطيل ذيلي عمر امرأة سلمة زوج وامشي فقالت في القذر قالت ل رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي و أ ح م د بن يونس قالا حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن ا م ر أ ة من بني عبد ا ل أ ش ه ل قال ت قلت يا رسول الله إ ن لنا طريقا إ ل ى المسجد منتنا مطرنا قال أ ل ي س بعدها طريق هي أ ط ي ب منها قال قلت بلى قال فهذه بهذه حدثنا احمد بن حنبل حدثنا ابو المغيره وحدثنا عباس بن الوليد بن مسيد اخبرني ابي وحدثنا محمود بن خالد حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد عن الاوزاعي المعنى قال انبئت أن قال س د سعيد بن أبي المقبري فإن التراب له طهور حدثنا أ ح م د بن إ ب ر ا ه ي م حدثني محمد بن كثير يعني الطمعاني عن ا ل أ و ز ا ع ي عن ابن ع ج ل ا ن عن سعيد بن أ ب ي سعيد عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه ى ق ل الأذى إذا وطئ ب خ ف ي ف ه ه و م ا ا ل ت ر ا حدثنا محمد بن خالد حدثنا محمد يعني ابن عائد يحيا ابن حمزة عن الأوزاع ب بن محمد محمد حدثني حمزة يعني يعني عن عن محمد بن الوليد اخبرني ايضا سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع أبي بن بن حدثنا ك ي عليه م وسلم بمعناه عن عائشة عن رسول الله صلى الله رسول صلى ح محمد بن يحيى بن س ا ر س حدثنا أ ب و معمر حدثنا عبد الوارث حدثتنا أ م يونس بنت شداد قالت حدثتني ح م ا ي أ م ج ح ذ ر العامريه أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب علينا شعرنا وقد ألقينا وقد فقال و ه ك س ء ف م ا أصبح رجل س وسلم الكساء فلبسه و ل الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه ثم أخذ خ ر ف ط الغداء ثم فقال جل رجل ثم يا رسول الله هذه ل م ع ة من دم فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ي ه وسلم ل ع ما يليها فبعث بها إ ل ي م س ر و ر ة في يد الغلام فقال اغسلي هذه ا ثم ألفي فجاء د ع بقصعتي و ت فغسلتها ثم أ رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهي علي حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماس أ خ ب ر ن ا ثابت للغناني عن قال أبي مضرة قال فزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبت بعضه ببعض. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ل بن مسلمة عن مالك عن عميه أبي بن مالك عن أبيه أنه طلحة بن عبيد عن عن عن أنه مسلمة مالك عميه مالك سمع وسلم من سعيد رسول طلحة الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه جاء من أ ه ل نجد سائر الراس يسمع ذوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا ف إ ذ ا هو ي س أ ل عن ا ل إ س ل ا م فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم و ا ل ل ي ل ة قال هل علي غيرهن قال لا إ ل الا أن تطوع ق ا وذكر له رسول له ل ل صلى ه ان ل ل عليه وسلم ه شهر قيام م ا ر ض قال هل علي غيرهن قال لا إلا هل علي غيرهن؟ أن تطوع قال وذكرهن؟ ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق قال فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق حدثنا سليمان بن ج ا و د حدثنا إ س م ا ع ي ل بن جعفر المدني عن أ ب ي سهيل نافع بن مالك بن أ ب ي عامر ب إ س ن ا د ه بهذا الحديث قال أ ف ل ح و أ ب ي ه ا ن ص د قال وابنه انصدق ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ا م ن ي جبريل عليه السلام عند البيت مرتين و ص ل ى بي الظهر حين زالت الشمس كانت قدر الشراك وصلى بي العصر حين كان ظله مثلك فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه وصلى بي المغرب حين افطر الصائم وصلى بي العشاء الى ثلث الليل وصلى بي الفجر فاكثر ثم التفت الي فقال يا محمد هذا وقت ا ل أ ن ب ي ا ء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين حدثنا محمد بن س ل م ة المرادي حدثنا ابن وهب عن أ س ا م ه بن زيد ا ل ل ي س ي ان ابن شهاب أ خ ب ر أ ن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر ف أ خ ر العصر شيئا فقال له ع ر و ة بن الزبير أ م ا إ ن جبريل صلى الله عليه وسلم قد اخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بوقت ا ل ص ل ا ة فقال له عمر أعلم ما تقول ما فقال ع ر و ة سمعت بشير بن أ ب ي مسعود يقول سمعت أ ب ا مسعود ا ل أ ن ص ا ر ي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل عليه السلام ف أ خ ب ر ن ي بوقت ا ل ص ل ا ة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحثو ب أ ص ا ب ع ه خمس صلوات فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس وربما أ خ ر ه ا حين يشتد الحفر و ر أ ي ت ه يصلي العصر والشمس م ر ت ف ع ة بيضاء قبل أ ن تدخلها الصخرى ف ي ن ص ر ف الرجل من ا ل ص ل ا ة ف ي أ ت ي ذا الحليف قبل غروب الشمس ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ويصلي العشاء حين يسود ا ل أ ف ق وربما أ خ ر ه ا حتى يجتمع الماء ن ا وصل الصبح وصلى ر ة بغلث صلى مرة أخرى فأسر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك ا ل ت غ ي ي س حتاما ولم يعد إ ل ى أن ي س ت ر قال أ ب و داود روى هذا الحديث عن الزهري معمر ومالك وابن ع ي ي ن ة وشعيب بن أ ب ي ح م ز ة والليث بن سعد وغيرهم لم الوقت الذي صلى ولم وكذلك إلا أن حبيبا لم هشام مرزوق معمر يذكروا فيه يفسروا أيضا وحبيب أبي رواية حبيبا يذكر روى عروة عروة بشيرا وروا نحو وأصحاب وهو ابن أن بن عن ا ب ن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب قال ثم جاءه للمغرب ف ي ن غابه الشمس يعني من الغد وقتا واحدا قال ابو داود وكذلك روي ابيix؛ هريرة عن النبي عن عن عليه يعني عن عبد الله بن عمر بن العاف من ابي المغرب الله وسلم ثم الغد واحدا العاف شعيد عن عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود حدثنا بدر بن عثمان حدثنا أ ب و بكر بن أ ب ي موسى عن أ ب ي موسى أ ن سائلا س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا حتى أ م ر بلالا ف أ ق ا م الفجر حين انشق الفجر فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه أ و أ ن الرجل لا يعرف من إ ل ى جنبه ثم أمر فأقام في نزالة ثم امر بلالا ف أ ق ا م الظهر ف ي ن ز ا ل ة الشمس حتى قال القائل انتصر النهار وهو أ ع ل م ثم أ م ر بلالا ف أ ق ا م العصر والشمس بيضاء مرتفعه و أ م ر بلالا ف أ ق ا م المغرب حين غابت الشمس و أ م ر بلالا ف أ ق ا م العشاء حين غاب الشفر فلما كان من ا ل غ د صلى الفجر وانصرف ق ل ن ا رلعت الشمس ف أ ق ا م الظهر في وقت العصر الذي كان قبله صلى العطرة و قال د ت ف ر ا ش م س أو ق ابو ل وصلى ل أمس م ا غ ر قبل أن يغيب الشفر أن ص الصلاة ل العشاء إلى ثلث الليل ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة الوقت ى فيما قال عن ثم أين بين هذين وقت أبو داود روى سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بنحو هذا قال ثم صلى العشاء قال الليل إلى ثلث الليل وقال بعضهم و قال بعضهم وكذلك روى ابن بريده عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبه عن قتاده سمع ابا ايوب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ならば。 حدثنا مسلم إبراهيم بن حدثنا ش ع ب ة عن سعد بن إ ب ر ا ه ي م عن محمد بن عمرو ه و ابن الحسن بن علي بن أ ب ي طالب قال س أ ل ن ا جابرا عن وقت ص ل ا ة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر ب ا ل ه ا ج ر ة والعصر والشمس ح ي ة والمغرب إ ذ ا غربت الشمس والعشاء إ ذ ا كثر الناس عجل و إ ذ ا قلوا أ خ ر والصبح ب خ ل حدثنا, حدثنا حقس حذتنا ابن المنهال شعبة أبي أبي بردة عن عن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إ ذ ا زالت الشمس ويصلي العصر و إ ن أ ح د ن ا ليذهب إ ل ى أ ا ق ى ا ل م د ي ن ة ويرجع والشمس حيه ونسيت المغرب ك ا ن لا يبالي ت أ خ ي ر العشاء إ ل ى ثلث الليل قال ثم قال إ ل ى شطر الليل قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها الصبح وما ك ا الصبح ن يخلي و يعرف أ ح د ن ا جليسه الذي كان يعرفه كان ي ق ر أ فيها من الستين إ ل ى ا ل م ئ ة حدثنا أ ح م د بن حنبل ومسدد قال حدثنا عباد بن عباد حدثنا محمد بن ع م ر عن سعيد بن الحارث ا ل أ ن ص ا ر ي عن جابر بن عبد الله قال كنت أ ص ل ي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سأخر أضعوها لتبرد قبضة لجبهة من الحفى أسل كيف عليها حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا ع ب ي د ة بن حميد عن أ ب ي مالك ا ل أ ش ج ع ي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الاسود أ أن س و د د ع ب ل ل ه بن م ع قال كانت قدر أقدام أقدام أقدام أقدام كانت صلاة الله الله ثلاثة الششاء حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا رسول صلى عليه وسلم إلى إلى خمسة خمسة سبعة شعبة وفي أبو في صيح أ خ ب ر ن ي أ ب و الحسن قال أ ب و داود أ ب و الحسن هو مهاجر قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أ ب ا ذر يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ر ا د المؤذن أ ن يؤذن الظهر فقال أ ب ر د ثم أ ر ا د أ ن يؤذن فقال أ ب ر د مرتين أ و ث ل ا ث ة حتى ر أ ي ن ا فيء كلول ثم قال إ ن ش د ة الحر من فيس جهنم ف إ ذ ا اشتد الحر ف ق ا فابردوا بالصلاة قال ان ليس حدثهم عن ابن شده ابن المسيب وابي الحر من بالصلاة إن شدة الحر من فيح جهنم حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن سماك بن حماد عن ج انس ر ب حدثنا قصيفة بن سعيد حدثنا عن ابن شهاد عن أنس بن مالك انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء م ر ت ف ع ة ح ي ة ويذهب الداهب الى العوالي والشمس م ر ت ف ع ة حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهريه قال والعوالي على م ي ل ي ن أ و ث ل ا ث ة قال و أ ح ك ب ه قال أ و أ ر ب ع ه حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن منصور عن ح ي ث م ه قال حياتها أ ن تجد حرها حدثنا القعنبي قال رأت على مارك عروا على عن ابن شهاد قال ولقد عائشة قال ولقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن شهاد بن أنث حدثتني يصلي العصر والشمس في حدثنا ج ر تظهر ت ه ا قبل أن ح محمد بن عبد الرحمن ا ل ع ن ب ر ي حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن أ ب ي الوزير حدثنا محمد بن يزيد اليمامي حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أ ب ي ه عن جده علي بن شيبان قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل م د ي ن ة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء ن ق ي ة شيبة حدثنا حدثنا يحيى عثمان بن بن بن أبي أبي زكري زائدة ويزيد بن هارون بن عن هشان بن حسان عن محمد بن ثيرين عن بن محمد ي رسول ي عبيدة عن علي ن عن عن عنه ان الله رضي ر الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن ص ل ا ة الوسطى ملأ الله ب ي وقبورهم ت ه م و نارا حدثنا ا ل ق عن ب ي عن مالك عن زيد بن اسلم عن القعقاع بن حكيم عن ابي يونس مولى ع ا ئ ش ة رضي الله عنها انه قال امرتني عائشه ان اكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذن. حافظوا عن على الوصى وقوموا ا والصلاة الوسطى وصلاة العرض ت و لله قانتين ثم قالت ع ا ئ ش ة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المثنى حدثني محمد بن جعفر حدثنا ش ع ب ة حدثني عمرو بن أ ب ي حكيم قال سمعت الزبرقان يحدث عن ع ر و ة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله رسول وسلم صلى عليه صلى ي ص ل ي ظ ه ر ب ا ل ه ا ج ر ة ولم يكن يصلي ص ل ا ة أ ش د على أ خ ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم م ن ه فنزلت حافظوا على الصلوات و ا ل ص ل ا ة الوسطى وقال إ ن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين حدثنا الحسن بن ربيع حدثني ابن المبارك عن معمر عن ابن المبارك طاووس عن عن ابن عبا فقال قال رسول الله ربيع أبيه معمر هريع أبي عن عن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 تلك صلاه المنافقين تلك صلاه المنافقين تلك صلاه المنافقين يجلس أ ح د ه م حتى إ ذ ا اصفرت الشمس فكانت بين قرني ش ي ط ا ن أ و على قرني الشيطان قام فنقر أ ر ب ع ا لا يذكر الله فيها إ ل الا ق ي ل حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن, عن ابن عمر أن رسول الله مالك الله الله عبد عمر عليه مسلمة رسول صلى وسلم قليلا ا ا ل ذ تفوته ة العقف فكأن قال أبو د الزهري و و د ق ا عبيد أوتر عن سالم عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتر حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد قال قال العزعي ما على الأرض من الشمس سقاء حدثنا داود بن شبيب. حدثنا حماد عن ثابت البناني وذلك على أبو أن أنس بن شبيب بن محمود عمر يعني عن من ترى عن مالك قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أ ح د ن ا موضع نبله حدثنا عمرو بن علي عن خفوان بن عيسى عن يزيد بن أ ب ي عبيد عن س ل م ة بن الاكوع أ و ق ل ا النبي صلى الله ن صلى عليه س س ل صل المغرب م ا ة تغرب قال ق ن ي يزيد بن أ ب ي حبيب عن مرثد بن عبد الله قال لما قدم علينا أ ب و أ ي و ب غ ا ز ي ة و ع ق ب ة بن عامر يومئذ على مصر ف أ خ ر المغرب فقام إ ل ي ه أ ب و أ ي و ب فقال له ما هذه ا ل ص ل ا ة يا عقبه فقال شغلنا قال شغلنا أما ا رسول ل ل سمعت صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير أو قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى ما أمتي بخير يؤخر أو تشتج أن حدثنا مسدد حدثنا حبيب مسدد ثابت عوانة عن عن بن عن بن س أبو أبي بشر عن بشير ا ل م عن ع ن ا ن بن, سالم عن بن بشير قال أنا أعلم الناس بشير بوقت قال أعلم ه ذ ه العشاء ص صلاة ل ل ا ا ة الاخرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها القمر حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر ق ا ل مكثنا ذات ل ي ل ة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ص ل ا ة العشاء فخرج إ ل ي ن ا حين ذهب ثلث الليل أ و ب ع د فلا ندري اشيء شغله أ م غير ذلك فقال حين خرج اتنتظرون هذه ا ل ص ل ا ة لولا أ ن ت ف ق ل على أ م ت ي لصليت بهم هذه ا ل س ا ع ة ثم أ م ر المؤذن ف أ ق ا م ا ل ص ل ا ة حدثنا الحنسي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا حديث عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني أ ن ه سمع معاذ بن جبل يقول أ ب ق ي ن ا النبي صلى الله عليه وسلم في ص ل ا ة ا ل ع ت م ة ف أ خ ر حتى ظن الضان أ ن ه ليس بخارج والقائل منا يقول صلى ف إ ن ا لك ذلك حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له كما قال فقال لهم أعتموا بهذه الصلاة فإن أعكموا الصلاة لهم بهذه قد قدلتم على سائر الأمم ولم تطلها أمة قبلكم أمة بها سائر حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا ز ا و د بن أ ب ي هند عن أ ب ي نظر عن أبي سعيد الخدري قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ل ا ة ا ل ع ت م ة فلم يخرج حتى مضى نحو مضى من مقاعبكم مقاعبنا فأخذنا هذوا شفر فقال الليل فقال إ ن الناس ف ط ل و ا و أ خ ذ و ا مضاجعهم و إ ن ك م لن تزالوا في ص ل ا ة ما انتظرتم ا ل ص ل ا ة و لولا ضعف الضعيف و سقم السقيم ل أ خ ر ت هذه الصلاه الى شطر الليل حدثنا القعنبي عن مالك الرحمن عائشة الله بن يحيى سعيد عمرة وسلم رضي بنت قالت متلفعات رسول صلى يصلي الصبح فينفرف النساء ورثنا من الغلبه حدثنا إ س ح ا ق بن إ س م ا ع ي ل حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم ج ل ن عن ع ا بن عمر بن قتاده بن النعمان عن محمود بن لبيب عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ص ب ح و ا بالصبر ف إ ن ه أ ع ظ م ل أ ج و ر ك م أ و أ ع ظ م ل ل أ ج ر حدثنا محمد بن حرب الواسطي حدثنا يزيد يعني ابن هارون حدثنا محمد بن مطرق عن زيد بن أ س ل م عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن الصنابحي قال زعم أ ب و محمد أ ن ا ل و ت ر واجب فقال عباده بن الصامت كذب أ ب و محمد أ ش ه د أ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أ ح س ن وضوءهن وصلىهن لوقتهن و أ ت م ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أ ن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إ ن شاء غفر له و إ ن شاء عذبه حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وعبد الله بن مسلمه قال حدثنا ا ل ل عبد الله بن عمر عن عمر ا ل قال س م غنام أمهاته أم بن بعض عن عن فروة ق سئل رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة في أول وقتها قال الخزاعي له وقتها حديثه عن عمة أي في في ق ا ل لها ام فروه قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي خالد حدثنا أ ب و بكر ب ع م ا ر ة بن ع ؤ ي ب ه عن أ ب ي ه قال س أ ل ه رجل من أ ه ل ا ل ب ص ر ة قال أ خ ب ر ن ي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس أن تغرب قال ا ل ر ب ق ا ل انت منه مرات قال نعم كل ذلك يقول سمعته منه ث ل اذناي ث مرات نعم قال كل ل يقول ك سمعتك ووعاه قلبي فقال الرجل وانا سمعته صلى الله عليه وسلم سمعته الله صلى عليه يقول ذلك حدثنا عمرو بن عون اخبرنا خالد عن د ا و د بن ابي هند عن ابي حرب بن ابي الاسود عن عبد الله بن ف ض ا ل ة عن ابيه قال علمني رسول الله صلى الصلوات الله عليه وسلم علمني على الخمس فكان فيما علمني وحافظ على الخمس قال قلت إ ن هذه ساعات لي فيها أ ش غ ا ل فمرني ب أ م ر جامع إ ذ ا أ ن ا فعلته أ ج ز ا عني فقال حافظ على العصرين وما كانت من لغتنا فقلت وما العصران فقال ص ل ا ة قبل طلوع الشمس و ص ل ا ة قبل غروبها حدثنا محمد بن عبد الرحمن عبد بن العنبر حدثنا أبو علي الحنفي حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد بن الله عمران ا أبو علي ل قال ط ن حدثنا, القطان حدثنا قتادة وأبان قتاذة إ ه م ا ا عن ع خليد ل رسول ي أبي عن الدرداء قال قال ر الله صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن مع إ ي م ا ن دخل ا ل ج ن ة من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وثيودهن ومواقيتهن صام رمضان وقال ح الغسل يا من الجناب حدثنا ح ي و ا بن شريح المصري حدثنا ب ق ي ة عن جباره بن عبد الله بن أ ب ي سليط ا ل أ ل ه ا ن ي أ خ ب ر ن ي ابن نافع عن ابن شهاب الزهري قال قال سعيد بن المسيب ا قسادة ابن ربعي أخبره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى اني فرقت على امتك خمس صلوات وعهدت عندي عهدا انه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن ادخلته الجنه ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي جر قال ق ا لي ل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر كيف انت اذا كانت عليك امراء يميتون الصلاه او قال يؤخرون الصلاه قلت يا رسول الله صلى الصلاه لوقتها فان ادركتها معهم فصليها فانها لك نافله حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم دحيم دمشقي حدثنا الوليد حدثنا الاوزاعي حدثني حسان بن ا ب ر ا ه ي يعني ابن عطية عن عبد ابن الرحمن بن ا د ص قال قدم علينا معاه بن جبل اليمنى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ي ن ا قال فسمعت تكبيره مع الفجر رجل أ ج ش الصوت قال ف أ ل ق ي ت عليه محبته فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا ثم نظرت إ ل ى أ ث ق ل الناس بعده فلزمته حتى فقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إ ذ ا أ ت ت عليكم أ م ر ا ء يصلون ا ل ص ل ا ة لغير ميقاتها قلت فما ت أ م ر ن ي إ ن أ د ر ك ن ي ذلك يا رسول الله قال صل ا ل ص ل ا ة لميقاتها واجعل صلاتك معهم سبحانه بن بن عن منصور عن ل ل الموثنى ا يساب بن أبي عن عن أختي عبادة بن الصامت عن ب ب ا د ة الصامت عباده ن ع ة بن الصامت وحدثنا محمد بن سليمان الانبري حدثنا سبيان ابن وكيع عن سبيان المعنى عن منصور عن بن عن أبي الحنصي عن أبي أبي أبي بن امرأة عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون عليكم بعدي امراء تشغلهم اشياء عن ط ر ي ق ص ل ا ة ل و ق ت ه ا حتى ت يذهب ه و ق ا و ص ل ا ل ص ل ا ة لوقتها فقال رجل يا رسول الله اصلي معهم قال نعم ان شئت وقال سفيان ان ادركتها معهم اصلي معهم قال نعم ان شئت حدثنا ابو الوليد الطيالسي حدثنا ابو هاشم يعني الزعفراني حدثني صالح بن عبيد عن قبيصه بن وقاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليه أ ي م ك م امراء من بعدي ؤ خ ر و ن ا ل ص ل ا ة فهي لكم وهي عليهم فصلوا معهم ما صلوا القبله ة حدثنا أحمد ا ح حدثنا ابن ابن وف أخبرني يونس عن قال فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إ ل ى راحلته فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أ ح د من أ ص ح ا ب ه حتى إ ذ ا ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و ل ه م استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال ف ق اخذ ل أ ب ن ف س الذي أ خ ذ بنفسك ب أ ب ي أ ن ت و أ م ي يا رسول الله فلما ا ا ا رواح ت د و ه قضى الصلاه وصلى بهم الصدر فلما خذ الصلاة قال من نسي ص ل ا ة فليصليها إ ذ ا ذكرها فإن الله تعالى قال أقن يونس كان ابن شهاب ي ق ر أ ه ا كذلك قال أحمد قال عن ب ث ث يعني عن يونس في هذا الحديث لذكري قال أ ح م د حدثنا اسماعيل حدثنا أبان حدثنا معمر عن عن سعيد أبان عن عن بن عن إسماعيل الزهري المسير هذا موسف معمر أبي هريرة في هذا الخبر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولوا عن مكانكم الذي أ ص ا ب ت ك م فيه ا ل غ ف ل ة قال ف أ م ر بلالا ف أ ذ ن واقام وصلى لم يذكر أ حدثنا منهم الأذان في الزهري حجوز يصنده إلا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن ثابت البنني ا عن عبد الله بن رباح ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا أ ب و ق ت ا د ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وملت معه فقال انظر فقلت هذا راتب هذان هؤلاء ثلاثة حتى صرنا سبعة فقال احفظوا علينا صلاتنا يعني ص ل ا ة الفجر فضرب على آ ذ ا ن ه م فما أ ي ق ظ ه م إ ل ا حر الشمس فقاموا فساروا ه ن ي ة ثم نزلوا ف ت و ض أ و ا و أ ذ ن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر وركبوا فقال بعضهم لبعض في فقال قد خرطنا صلاتنا النبي صلى الله لبعض صلى عليه وسلم إنه لا بعضهم إنه تفضل في النوم إنما التفريق في اليقظة النوم إنما إذا سهى أ حدثنا ك نيذكرها م ومن عن خلاة فليصلها الغد في د ح علي بن نصر حدثنا وهب بن جرير حدثنا ا ل أ س و د بن شيبان حدثنا خالد بن سمير قال قدم علينا عبد الله بن رباح ا ل أ ن ص ا ر ي من المدينه ة وكانت الأنصار ت ف ه الله فحدثنا قال حدثني أبو قتادة الأنصاري قال فارس رسول الله صلى أبو الله الله عليه وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش ا ل أ م ر ا ء بهذه ا ل ق ص ة قال فلم توقظنا إ ل ا الشمس ط ا ل ع ة فقمنا واهلين لصلاتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا حتى إ ذ ا تعال في الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما فقام من كان يركعهما من ومن لم يكن يركعهما فقام ن و ي بها ف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فلما انصرف قال أ ل ا إ ن ن ا نحمد الله أ ن ن ا لم نكن في شيء من أ م و ر الدنيا يشغلنا عن صلاتنا ولكن أ ر و ا ح ن ا كانت من غد طالحا فليقضوا معها مثلها. حدثنا ع م ر بن عون اخبرنا خالد عن حسين عن ابن ابي قتاده عن ابي ق ت ا د ة في هذا الخبر قال فقال ان الله قبض ارواحكم حيث شاء وردها حيث شاء قم فاذن ب ا ل ص ل ا ة فقاموا ف ت ط ق ر و ا حتى اذا ارتفعت الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم ف ص ل ن ا بالناس حدثنا هلناد ي ابي ابيه ن عن ابن عن عبد الله بن أبي قتادة الله حدثنا العباس حدثنا سليمان بن وهو عن ابي ل ن صلى قساده ل و الطيالسي حدثنا سليمان المغيرة يعني عن ابن الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظه ان تؤخر ص ل ا ة حتى يدخل وقت اخرى حدثنا محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا همام عن ق ت ا د ة عن أ ن س بن مالك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي ص ل ا ة ف ل ي ص ل ه ا إ ذ ا ذكرها لا كفاره ة ل ا إ لها ا حدثنا ذلك و ب بن بقية عن خ ل د عبيد عن عن يونس بن الا ذلك ه الله عليه صلى وسلم ا فناموا طلاف الفجر فاستيقظوا الشمس فارتفعوا ن عن في مسير قليلا بحر له حتى س ت غ ل ت الشمس ثم أ م ر مؤذنا ف أ ذ ن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أ ق ا م ثم صلى الفجر حدثنا عباس العنبري وحدثنا أ ح م د بن صالح وهذا رفع عباس أ ن عبد الله بن يزيد حذرهم عن حيوث بن شريح عن عياش بن عباس يعني القباني أ ن كليف بن صبح حذرهم ان زبرقان حدث عن عمه عمرو بن أ م ي ة الضمري قال قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أ س ف ا ر فنام عن الصبح حتى طلع في الشمس فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تنحوا عن هذا المكان قال ثم أ م ر بلالا ف أ ذ ن ثم توضا وصلوا ركعتي الفجر ثم أ م ر بلالا ف أ ق ا م ا ل ص ل ا ة فصلى بهم صلاه صبح حدثنا إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم يعني حجات حريث وعن ذي المخبر يعني الحلبي حدثنا يعني ابن عثمان حدثني يزيد بن صالح عندي مخبر الحبشي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر قال فتوضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا لم يلس منه التراب ثم امر بلالا فاذن ثم قام النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم عجل فركع ركعتين غير عجل ثم قال لبلان الصلاة ثم صلى الفرض أقم ثم غير وهو عن ج ل قال ع حجاج عن يزيد بن صليح حدثني ذو مخبر رجل من ا ل ح ب ش ة وقال ا عبيد يزيد بن يزيد ص ل حدثنا ح مؤمل بن الفضل حدثنا الوليد عن حريز يعني ا بن عثمان عن يزيد بن صالح عن ذي مخبر ا بن أ خ النجاشي هذا قال ف أ ذ ن وهو غير عجل حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ش ع ب ة عن جامع بن شداد سمعت عبد الرحمن بن أ ب ي ع ل ق م ة سمعت عبد الله بن مسعود قال أ ق ب ل ن ا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن ا ل ح د ي د ي ة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ي ك ل أ ن ا فقال بلال أ ن ا فنام حتى طلعت الشمس النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا كما كنتم تفعلون قال ففعلنا قال فكذلك ففعلوا لمن كنتم كما نام او وسيغض نسي حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان اخبرنا سفيان بن ع ي ي ن عن سفيان الثوري عن ابي ف ز ا ر ة عن يزيد بن اصم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرت بتشييد المساجد قال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي حدثنا حماد بن س ل م ة عن ع ي و ب عن ابي خ ل ا ب ة عن أنس و ق انس ع أ ن النبي و ق ا ل ل ا تقوم حتى ت الساعة ي ب ا ه الناس في المساجد حدثنا رجاء ابن المرجى حدثنا أبو همام الدلال ابن حدثنا ابن السائر سعيد في محمد محبب أبو عن م حدثنا م بن عبد الله بن عياب عن عياب ع الله م ا بن أبي ل النبي صلى الله عليه ل ع ا أن و س محمد أمره أن يجعل مسجد يجعل طائف ي ث كان طواغيته ح بن يحيى بن فارس ومجاهد بن موسى وهو اتم ق ا ل حدثنا يعقوب بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا أ ب ي عن صالح حدثنا نافع أ ن عبد الله بن عمر أ خ ب ر ه أ ن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن والجريد قال مجاهد وعمده من خشب النخل فلم ن ز د فيه أ ب و بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد و أ ع ا د عموده قال مجاهد عموده خشبا وغيره عثمان فزاد فيه ز ي ا د ة ك ث ي ر ة وبنى جداره بالحجاره وجعل عمده من وسقه قال, مجاهد وسقه الساج قال ابو داود القصه الجزء حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن عطيه عن ابن عمر أعلاه بجريد ثم أبي مظلل النخ خلافة إنها فبناها ثم بجريد بك ب ج نخرة في ذ وقدم ع النخ وبجريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل م د ي ن ة فنزل في علو ا ل م د ي ن ة في حي يقال لهم بنو بن بن عمر عود فقال أ م فيهم أربع عشرة ي بني ل أرسل إلى ة ثم ن ج انس ر فجاءوا م ت ق ل ي ك أ ن ي أ ن ظ ر إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته و أ ب و بكر ردفه و م ل أ بني ن ج ا ر حوله حتى أ ل ق ى بثناء أ ب ي أ ي و ب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أ د ر ك ت ص ل ا ة ويصلي في مرابض الغنم وإن ف ق ن ه أ م ر ببناء المسجد ف أ ر س ل إ ل ى بني النجار فقال يا بني النجار تامنوني بحائطكم هذا فقالوا والله لا نطلب ثمنه إ ل ا إ ل ى الله عز وجل قال أنت انا بالنخل فقطفوا النخل ق ب ل ة المسجد وجعلوا ع ب ا ظ ت ي ه ح ج ا ر ة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إ ل ا خير ا ل آ خ ر ة فانصر الإنصار ا ل و م ه ا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن عن أبي خياح عن بن مالك قال كان موضع المسجد حائطا ج ر ة بن بن عن عن أنس بن موسى سلم موضع أبي بن النجار فقال ي ه حرف ونخل و ب و ر م ش ر ك ي ن فاغفر ق ل رسول الله صلى الله عليه وسلم تامنوني به ي به ثمن ق ط ع النخل ا ل سوي ح ونبش قبور ا ل مكان ش ي ن و س ق وقال الحديث ت ف ا ن ف ر قال موسى وحدثنا عبد الوارث بنحوه ك ا ن عبد الوارث يقول خرب وزعم عبد الوارث انه ل و ا ر ث افاد حمادا هذا الحديث حدثنا محمد ابن العلاء حدثنا حسين بن علي ابن عن عن زائدة ه ش محمد ابن عائشة قال امر رسول الله صلى الله ببناء لمساجد عبيب عن عن وان تنظف عروة رسول الدور وسلم وتطير عليه في صلى د ث ن ا ح م بن داود بن سفيان حدثنا يحيى يعني ا بن حسان حدثنا سليمان بن موسى حدثنا جعفر بن سعد بن س م ر ة حدثني خبيب بن سليمان عن ابيه سليمان بن س م ر ة ع ن أ ب ي ه سمرك أ ن ه كتب إ ل ى إ ب ن ه أ م ا بعد ف إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ي أ م ر ن ا بالمساجد أ ن نصنعها في ديارنا ونصلح قمعتها ونطهرها حدثنا النخيلي مسكين حدثنا عن سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن أ ب ي س و د ة عن م ي م و ن ة مولاه النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ا قالت يا رسول الله أ ت ن ا في بيت المخدر قال ا ت و ه فصلوا فيه وكانت البلاد إ ه ا ه حربا ف إ ن لم تاتوه و ت خ ل و ا فيه فبعثوا بزيت يسرج في قناديله حدثنا س ل الباهلي بن تمام بن بزيع حدثنا عمر بن حدثنا تمام عمر تنيم عن أبي ا ل و ل ي د س أ ت ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد قال مطرنا ذات ل ي ل ة ف أ ص ب ح ت ا ل أ ر ض م ب ت ل ة فجعل الرجل ي أ ت ي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل قال, قال ما أ ح س ن ح د ث ن ا عثمان أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكية قال حدثنا الأعمى عن حدثنا حدثنا قالا صالح قال كان يقال إن أبي أبو أبي شيبة ووكية ل ر ج ل إذا ا أخرج ل حدثنا ص ى من م ا ل س ج يناشده د ح محمد بن إ س ح ا ق أ ب و بكر يعني ا ل ص ا غ ا ن ي حدثنا أ ب و بدر شجاع بن و ل ي د حدثنا شريك حدثنا أ ب و حسين عن ابي ه ر ي ر ة قال أ ب و بدر أ ر ا ه قد رفعه إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الحصاه لا تناشد الذي يخرجها من المسجد حدثنا عبد معبد الحكم عبد معبد الوهاب الخزاز أخبره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 أبو معمر حدثنا عبد حدثنا أيوب عبد ابن الوارث معمر عمر عن نافع عن حدثنا حدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى ما عمر وقال الوارث قال وهو غير عبد د ث أطح ح نافع محمد قدامى إسماعيل حدثنا بن ابن أيوب أعين عن عن ن ا قال الخطاب رضي الله عمر عنه بمعنى رضي بن وهو أطح حدثنا قتيبه يعني ابن سعيد حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ع م ر بن الحارث عن بكير النافع ان عمر بن الخطاب كان ينهى ان يدخل من باب النساء حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي حدثنا عبد العزيز يعني الدراوازي عن ر ب ي ع ة بن ابي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويط قال سمعت ابا حميد او ابا اسيد الانصاري ي قال و ل ق رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا دخل أ ح د ك م المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك فقلت له بلغني أ ن ك ح د ث عن عبد الله بن عمرو بن العاق عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان إ ذ ا دخل المسجد قال أ ع و ذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال أ ق ل ت نعم قال ف إ ذ ا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم م مالك حدثنا حدثنا القعنبي حدثنا مالك عن ا ع عن عمر بن عبد الله بن الزبير عن عمر بن سليم الزرقي عن ابي قساده عن, عن, عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم ب ن حدثنا و ز ا م ليقعد بعد ش ء القعنبي عن مالك عن ابي الزناد عن ا ع ر ج عن ابي ه ر ي ر ة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ا ل م ل ا ئ ك ة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم ي ح ج ث او يقم اللهم اغفر له اللهم ارحمه حدثنا القعنبي عن عن أبي, الزناد عن, عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال احدكم في صلاه ما كانت الصلاه ت ح د ه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاه حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره ينتظر、الصلاة. تقول اكفر ر الصلاة الملائكة اللهم اغفر له. اللهم ا له حدثنا م ه حتى ح ينصرف ي او يحدث. فقيل ما يحدث ما يفتو او يضرب حدثنا هشام بن عمار حدثنا ص د ق ة بن خالد حدثنا عثمان بن ابي العائشه الازدي عن عمير ا ل د ه ا ن بن العنسي عن ابي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى المسجد لشيء فهو حرفه حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوه يعني ابن شريح قال سمعت أ ب ا اسود ل أ يعني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يقول أ خ ب ر ن ي أ ب و عبد الله مولى شداد أ ن ه سمع أ ب ا ه ر ي ر ة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضاله في المسجد فليقل لا أ د ا ه ا الله ف إ ن انس ل ا لم بن لهذا مالك ب ق ا حدثنا وشعبة عن قال ت د ة عن ن س ا ل ك أن ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم ق ا ل أ ز ا ق في المسجد خ ط ي ئ ة وكفارته ان تواريه حدثنا حدثنا عن عن قال قال الله صلى الله عليه وسلم البزاق عليه في وسلم المسجد خطيئة وكفارتها كامل دفنها حدثنا ابو كامل حدثنا زريع يزيد سعيد يعني ابن زريع عن سعيد عن قال ت د عن أنس بن م ا ك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النقاعه في المسجد فذكر مثله حدثنا القعنبي حدثنا ابو م و د و د عن عبد الرحمن بن أ ب ي حدرد ا ل أ س ل م ي ر ة ي قال و ل ق رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم من دخل هذا من ا ل م ت حدثنا هنال بن السريع عن أ ب ي ا ل أ ح و ص عن منصور عن ربعيه عن ط ا ر ق بن عبد الله المحاربي قال إن كان فارغا أو ت حدثنا ت ق م ه اليسرى م ليقل ح د ث سليمان بن داود حدثنا حماد حدثنا أ ي و ب عن ن ا س ع عن ابن عمر قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم اذ إ ر أ ى ن ق ا م ة في ق ب ل ة المسجد فتغيظ على الناس ثم حكه ا قال و أ ح ك ب ه قال فدعا بزعفران فلصخه ب ث وقال إن الله قال ب ل وجه أحدكم إ ذ ص ى ف ل ابو ي ق قال بين ب يديه أ داود رواه إ س م ا ع ي ل وعبد الوارث عن ايوب عن نافع ومالك وعبيد الله وموسى بن ع ق ب ة عن نافع نحو ح م ا ن إ ل ا أ ن ه لم يذكر الزعفران ورواه عيوب وأثبت الزعفران فيه وذكر معمر الزعفران عربي الله عن نافع الخلوط حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي حدثنا فيه سليم عن عن عبيد عن بن بن بن يحيى يحيى حبيب قبل ي عن ي ابي ن عن بن عجلان عن الحارث محمد ع ا الله بن عبد الله عن أبي عن سعيد الخدري أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في يده منها فدخل المسجد و ر أ ى ن خ ا م ة في ق ب ل ة المسجد فحكها ثم أ ق ب ل على الناس مغضبا ق ا ل أ ي س ر أ ح د ك م أ ن يبصق في وجهه إ ن أ ح د ك م إ ذ ا استقبل ا ل ق ب ل ة ف إ ن م ا يستقبل ربه ووصف ا فلا يدخل عن يمينه ولا ل ل يدخل قبلته ل م يمينه يمينه عن عن في ي و ب ق عن يساره قدمه او تحت ن ع ج لنا به هكذا امر فليقل هكذا ووصف ل ابن عجلان ذلك ان يدخل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني عمرو عن بكر بن س و ا د ة ا ل ج ذ ا م ي عن صالح بن خيوان عن ابي س ه ل ة السائل ذائب خلا بن قال احمد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا اما قوما فبصق في القبله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ح س ب ت أ ن ه قال إ ن ك آ ذ ي ت الله ورسوله حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد أ خ ب ر ن ا سعيد الجريري عن أ ب ي العلاء عن مقرر عن ابيه قال الله الله حدثنا حدثنا أبي زاد ثم دلكه به ا ن حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا الفرج بن ف ض ا ل ة عن أ ب ي سعيد قال ر أ ي ت و ا س ر ا بن ا ل أ س ق ع في مسجد دمشق ب س ق على الجوري ثم مسحه برجله فقيل له لم ا فعلت هذا قال ل أ ن ي ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان بهذا الحديث وهذا له يحيى بن الفضل السجستاني قالوا اسماعيل الوليد مجاهد الصان الله صلى الله الله عليه وسلم فنظر ي م س ج د ا هذا وفي عرجون ابن طاب ف ر أ ى في ق ب ل ة المسجد ن خ ا م ة ف أ ق ب ل عليها ف ح ت ه ا ب ا ل ع ر ج و ن ثم قال أ ي ك م يحب أ ن يعرض الله عنه بوجهه ثم قال إ ن أ ح د ك م إ ذ ا قام يصلي ف إ ن الله قبل وجهه فلا يبزقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبزق عن يساره تحت رجله اليسرى فجاء ل ل على فيه ثم دلكه ثم قال أروني فقام من الحي يشتد إلى أهله ي فيه أروني عبيرا يشتد ق فقام بثوبه ثم ثم ووضعه هكذا فتى من بخلوق في راحته ف أ خ ذ ه رسول الله صلى الله عليه وسلم و ج ع ل ه على ر أ س ا ل ع ر ج و ن ثم لطخ به على أ ث ر ا ن خ ا م ة قال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم حدثنا محمد حدثنا بن عيسى عن ليس ا ل نخبر عن شريك بن عبد الله بن أ ب ي نمر أ ن ه سمع اخا بن مالك يقول دخل رجل على جمل ف أ ن ا خ ه في المسجد ثم عقله ثم قال أ ي ك م محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم ق ل ن ا له هذا ا ل أ ب ي ض المتكئ فقال له الرجل يا ا بن عبد المطلب فقال له صلى الله عليه وسلم قد أجبته فقال قد الله الرجل يا له صلى عليه وسلم له أجبته محمد إني سائل وساق ا ل حدثنا محمد بن عمرو حدثنا س ل م ة حدثني محمد بن إ س ح ا ق حدثني س ل م ة بن ك ه ي ل ومحمد بن الوليد بن ا و ي ف ع عن قريب عن ابن عباس د قال بعث بن سعد بن بكر ضمام بن ثعلبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه فاناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد فذكر نحوه قال فقال ايكم ابن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ابن عبد المطلب قال ا ب ن عبد المطلب وساق ا ل ح ج ا حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق اخبرنا مع م ر عن عند سعيد حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن الزهري رجل هريرة المسيد أبي قال اليهود أ ت و ا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في اصحابه فقالوا يا أ ب ا القاسم في رجل و ا م ر أ ة زنيا منهم حدثنا عثمان بن ابي ش ي ب ة حدثنا جرير عن ا ل أ ع م ش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أ ب ي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي ا ل أ ر ض طهورا ومسجدا حدثنا بن داود ابن وهب قال حدثني ابن ويحيى صالح داود سعد المراد سليمان بن أخبرنا ابن ابن ابن عن بن عن أن علي رضي الله عنه قال عمار الغفاري الله بباب لهيعة علي أبي رضي مر وهب أزهر وهو يسير فلما ج ا ا ء ه ؤ يؤذن ذ ن ب ص ل ة العصر فرغ ل م ا ز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما الصلاة ر ف قال إ ن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أ ن أ ص ل ي في ا ل م ق ب ر ة ونهاني أ ن أ ص ل ي في أ ر ض بابل ف إ ن ه ا ملعونه ا صالح حدثنا ابن أحمد بن و ب أخبرني بن وابن بن أزهر لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي عن يحيى لهيعة الحجاج شداد صالح عن طالح ا ل عن علي ابي ن قال فلما, خرج مكان فلما حدثنا موسى ع ل حدثنا حمد وحدثنا م عن أبي عن أبي سعيد حدثنا ح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال موسى في ما يحسب عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما النبي الله الأرض كلها صلى عليه عمر مسجد يحسب في حديث إن إ ل ا الحمام و ا ل م ق ب ر ة حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة حدثنا ا ل أ ع م ش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في ف مبارك الإبل قال ل النبي ت و ا مبارك الإبل فإنها من الشياطين وسئل عن الصلاة في ف إ ه ا الشياطين من ا فإنها بركة حدثنا محمد بن عيسى الطباع الملك صلى الله عليه وسلم مر الصبي بالصلاه اذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشرة سنين اضربوه ثوار عليها حدثنا مؤمل بن هشام يعني حدثنا اسماعيل بلغ بن أبي مؤمل عشر يعني عن يشكري سنين حمزة قال أبو داود وهو و ا ث رسول بن داود أبو حمزة الصيرفي عن عمر بن شعيب عن أبي المزني عن عن داود جده الصيرفي قال قال حمزة عمر ر عن الله صلى الله عليه وسلم مروا أ و ل ا د ك م ب ا ل ص ل ا ة وهم أ ب ن ا ء سبع سنين واضربوهم عليها أبناء عشر ر و ف قال و بينهم في ا م ض ابو ج حدثنا زهير ن حرب حدثنا ك ي ع ح داود ث ن ي د س وهم ا المزني ا ر ن ب إ د و ع ن ا ه وكيع ز زوج ا وإذا د د أ ح م خادمة عبده أو أ ج ر ينظر السر الركب ه وهم فلا وفوق إلى قال ما داود ي دون أبو و في اسمه وروى عنه أ ب و داود الطيارسي هذا الحديث فقال حدثنا حمز أبو حمد فيه حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب حدثنا هشام بن سعد حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال دخلنا عليه فقال من راته متى يصلي ا ل الصبي كان رجل منا يذكر عن رسول الله ل الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال عليه أنه ا ا ل ل حدثنا بن عبدال موسى خ وزياد بن أ ي و ب وحديث عباد أ ت م قال حدثنا هشيم عن أ ب ي بشر قال زياد أ خ ب ر ن ا أ ب و بشر عن أ ب ي عمير بن أ ن ف عن ع م و م ة له من ا ل أ ن ص ا ر قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم ل ل ص ل ا ة كيف يجمع الناس لها فقيل له انصب ر ا ي ة عند حضور ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا ر أ و ه ا آ ذ ن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك قال فذكر له ا ل قال ن يعني ع ش شبور ب و وقال اليهود ر زياد فذكر ل م يعجبه ل وقال هو من م أ ا له ي و د ق الناقوس فذكر له ل ا و ق ا ل هو من أ م ر النصارى فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم ل ه م رسول الله صلى الله عليه وسلم فالي ا ل أ ذ ا ن في منامه قال فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ خ ب ر ه فقال له يا رسول الله إ ن ي لبين نائم ويقظان اذ اتاني آ ت ف أ ر ا ن ي ا ل أ ذ ا ن قال وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ر آ ه قبل ذلك فكتمه عشرين يوما قال ثم أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ل ك ما منعك أ ن تخبرني فقال سبقني عبد الله بن زيد فاستمره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما ي أ م ر ك به عبد الله بن زيد ف ف ع ل قال ف أ ذ ن بلال قال أ ب و بشر فاخبرني أ ب و عمير أ ن ا ل أ ن ص ا ر تزعم أ ن عبد الله بن زيد لولا أ ن ه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا حدثنا محمد بن منصور قوسي حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق حدثني محمد بن إ ب ر ا ه ي م بن الحارث ا ل ت ي م ي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدثني أ ب ي عبد الله بن زيد قال لما أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل يضرب به للناس بجمع ا ل ص ل ا ة طاف ب ه و أ ن ا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أ ت ب ي ع ن ا ق و س قال وما تصنع به فقلت ندعو به إ ل ى ا ل ص ل ا ة قال أ ف ل ا أ د ل ك على ما هو خير من ذلك قلت له ب ل ا قال فقال تقول الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله اكبر الله اكبر اشهد أ ن لا اله الا الله أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على ا ل ص ل ا ة حي على الصلاه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 قد قامت قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إله أكبر أكبر فقال ل رسول الله صلى الله عليه وسلم م بما ا أصبحت أتيت فأخبرته رأيت ف إ ن ه ا لرؤيا حق إ ن شاء الله فقم مع بلال ف أ ل ق عليه ما ر أ ي ت فليؤذن به ف إ ن ه أ ن د ى ص و ط ا منك فقمت مع بلال فجعلت ل قال ي عليه ويؤذن ه به ق فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رايت مثل ما راى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد قال أبو داود أبو بن الله الله أكبر أكبر ق ا ل معمر و يا و ن س عن ل ز ه ر ي في ا ل ل ه أكبر الله أكبر الله بن أكبر الله أكبر الحارث الله أكبر الله أكبر لم يسميها حدثنا يا حدثنا مسدد ت ع ن بن عن محمد بن عبد ا ل م م ل ك بن أبي ح ذ وقالت ر ة عن عن أبيه عن جديه ق ل يا رسول الله علمني سنة الأذان قال فمسح مقدم سنة أ ر ت و ع ا ل تقول الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله بها أكبر فوتك ترفع ثم تقول أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله تخفض بها ف و ت ك ثم ترفع ف و ت ك بالشهاده اشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله الله محمدا الله محمدا الله الصلاة ا رسول رسول على على ل أشهد أشهد أن رسول الله أشهد أن رسول الله حي على حي, على حي, على حي, على حي, على حي على فاذا ل ف إ كان صلاه صبغ قلت ا ل ص ل ا ة خير من النوم الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله